أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتعلم تُخِذُونَ إِلَٰهَيْنِ نَجِدْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ انما هو اله واحد فاياي فرحهون وله ما في والسماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ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 ليكفروا بما أنتينهم فتمنتع فتمنتع فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يلون نَصِيبًا مما رزقناهم تَلَّاهِ لَنْ تُسْأَلُ تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ما يشتهون وإلى بشر أحدهم بالأنسى ظل وجهه, وجهه مسودا وهو كظيم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 ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله لن تسوي ظلم بما ترك عليها من فإذا جاء انجلوهم لا ينتظرون ساعه ولا يستقدمون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وتصف الكيب أَنَّ سِنَّتَهُمُ الْكِبَأَ أَنَّ لَهُ لا لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب وتصف السنتهم الكذب أَنَّ له الْحُسْنَى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 اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أمين أما بعد أيها الإخوة الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الجزء الأول وهو الأقصر بكثير إن شاء الله من درس اليوم سوف نستعرض نماذج سريعة ويسيرة أيها الإخوة من قانون منو منو سمرتي الذي تحدثنا عنه بإيجاز أيضا شديد في الدرس السابق وذكرنا أن المشهور أن منو هذا هو أحد المشرعين طبعا بعد ذلك يعني نزع عليه لباس إلهي قدسي على عادة هذه الأديان الشركية والوثنية ولكن الأرجح أنه كان أي بشر عاديا كسائر البشر وهو أحد المشرعين وهو أحد المشرعين وفي الأرجح أيضا والمشهور أنه يعني ينتمي إلى الفترة تقريبا في حدود القرن الثالث بعد الميلاد هنا المفكر والطبيب والفيلسوف الإنساني الألماني الكبير ألبرت شفايتسر في كتابه فكر الهند وهو كتاب مشهور وتقريبا مترجم إلى أكثر من لغة حية هو يرجح أن هذه القوانين قد جمعت في الفترة بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد يعني في زهاء أربعمائة سنة في زهاء أربعمائة سنة ويقول في كتابه هذا وقد نصب لبراهمايون يعني لبراهمايون أيها الإخوة كما قلنا طبعا هذا في الدرس الأخير إن شاء الله في الحلقة المقبلة في بحسب الشرائع الإبراهمية أو الهندوسية ينقسم المجتمع إلى طبقات أربع إلى طبقات أربع الطبقة الأولى هي طبقة رجال الدين الروحيين أو الروحانيين الإبراهمانيون ينسبون إلى إبراهما إلى الإله الخالق الموجود إبراهمانيون وهذه أرقى الطبقات الآن سوف نستعرض شيئا من قوانين منو التي تشرع لهذه الطبقة الطبقة وطبيعة العلاقة معها طبيعة علاقة الطبقات العلاقة الأخرى معها. الطبقة الثانية طبقة المحاربين كشاتريا طبقة الكشاتريا وتضرح المحاربين والجنود هي أرفع الطبقات بعد طبقة ايه رجال الدين الطبقة الثالثة هي طبقة الفعلة من الفلاحين والصناع والمزارعين وامثال هؤلاء طبقة ايه الفعلة ايها والاخوة الطبقة الاخيرة هي طبقة الخدم طبقة الخدم الذين الشدرية طبعاً قد الشودارية أو الخدم الذين إيه؟ يعني خلقهم الإله الموجد لكي يخدم الطبقات الثلاثة أما المنبوذون فليسوا طبقة وقد نبهت على هذا على مرتين المنبوذون ليسوا ضمن الطبقات الأربعة لأن هذه الطبقات في الأرجح تنتمي كلها إلى العرق الآري الغازي العرق الآري الغازي وتحدثنا إياه عن الغزو الآري في الدرس السابق أما طبقة المنبوذين فيبدو أنها من الساميين هم هؤلاء الذين من أصول سامية، وهم سكان الهند الأصليون. هؤلاء صاروا منبوذين لا وزن لهم ولا قيمة لهم. الآن سنستعرض بعض يعني التشريعات من قانون منو، من قانون منو أيها الإخوة. يقول الدكتور شفايتسا وقد نصب لبراهمنيون بحسب قوانين منو على يد الإله براهما. الله لا يعطيهم هذه المزايا والخصائص أسيادا على العالم كله، فينبغي تكريمهم على قدم المساواة مع الكائنات الإلهية. ويمتلك إبراهماني ليس لهم العمر إلا عشر سنوات سلطة أبوية على واحد من الكشاتريا له من العمر مئة عام قلنا الكشاتريا هم طبقة المحاربين الجند وأهل الحرب ومهما اقترف البراهماني من جرائم لا يحكم عليه بالموت بل يكتفى بالنفي وأكبر خطيئة يمكن ان يرتكبها إنسان هي أن يقتل واحدا من الإبراهمانيين أعظم خطيئة وليس لها كفارة إلا واحد اي من اثنين أيها الإخوة القتل الموت أو الحكم عليه بأن يمسخ في إيه؟ في بدن حيوان مفترس في بدن حيوان مفترس هم يعتقدون بهذا طبعا هم لا يستطيعون أن يمسخوه لكن يعتقدون أنه إذا لم يقم عليه القصاص بالقتل فهذا في الحياة أو في الدورة المقبلة من حياته سيمسخ إيه؟ في هذا موضوع إيه؟ طبعا التناسف موضوع إيه؟ التناسف سنعرض له أيضا إن شاء الله في الحلقة المقبلة وكل من يمسك برهمانيا من شعره ينبغي أن تخطع إلى هذه الدرجة، آه، آه، إذا أمسكت ببرهين تقطع اليد وكل نعم، لا لا لا لا، على سبيل القديم، وكل من يسرق له بقرة يجب أن تبتر قدمه شيء أحجيم، وإذا مات أحد دون وريث، دون وريث طبيعي سلالي دموي، آه، من يرثه لبرهماني، يرث أي واحد، آه، أيوة الإخوة، من الطبقات إيه الأخرى، له خصائص، أو إذا وجد، طبعًا هذا مهم أن نخف عليه، لماذا؟ لكي نرى كيف كانت تستخدم أيها الإخوة، وتستثمر الأديان أو ما يسمى أديانا، آه،, آه بطريقة سلطوية، بطريقة انتهازية، بطريقة مصلحية تصالح طبقات دون طبقات أيها الإخوة. للأسف هذا تقريباً جرى في كل الأديان أبعد الأديان من هذا الاستخدام الإسلام، لكن لم ينجو الإسلام آه التاريخي، الإسلام الأنثروبولوجي، الإسلام الممارسات وخلق الطبقات أيها الإخوة. من بعض هذه اللوثات من بعض هذه وإلا الإسلام عن النصوص بحمد الله في القرآن والسنة هو الأبحث بالمطلق عن هذا لا يمكن أن نجد نظيم الإسلام في هذا الباب في باب المساواة بين البشر أيها الإخوة ليس بين المسلمين، بين البشر وهو يتحدث عن مساواة طبيعية وليس مساواة قانونية أو تشريعية فرق كبير بينهما فرق.. ورح كيف عن مش تشريعي لا لا هو يكشف على الأصل الطبيعي على الأصل إلي أن خلقناكم من ذكر وعنثى وجعل لكم شعوباً وقبائل الناس ولآدم هذا أصل طبيعي هذه مسألة طبيعية يعني هذه مقولة خبرية كما أقول دائماً وليست مقولة إنشائية لأن القانون والتشريع أنتمي المقولات ماذا الإنشائية لكن هذه مقولة إيه مقولة تقريرية خبرية تكوينية تتحدث عن إيه أصل تكويني هذا هو القمة نعم وإذا وجد برهماني كنز مخبواً فيستطيع أن يمتلكه وحده أما إذا وجد هذا الكنز ما يكون من أه؟ لكن ليس برهماني طبعا أه؟ لأن لان البرهماني لا يسمح ملكا هذا دين رجال دين كهنه يعني اه ها او شامان او ما شابه ذلك حتى الملك نفسه إذا وجد كنزا فينبغي عليه أن يتقاسمه ايها الاخوه أو يشرك معه فيه برهمانيا حتى الملك لكن ممنوع بعد ذلك يتحدث دوش فيصل عن المراحل الاربعه لحياه البرهماني حديثا مقتضبا جدا اه ومخلف في الحقيقه لأنه الكتاب مختصر ولكن نحن سنرجع الحديث عن هذا بشكل أطول أيضا الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. آه. ثم بعد ذلك يقول أما الملك تشريعات من وحسب إيه يعني أو فيما يتعلق بالملك الملك. أما الملك فيجب أن يكون مكرما موقرا كإله يرتدي شكل بشر ومهمته هو أن يحافظ على الحق ويحمي الضعفاء من الأقوياء إلى أن يقول ولكن العقاب لا يكون مجديا إلا إذا أوقعه ملك فاضل وحده الملك الذي انتصر على غرائزه يستطيع أن يحفظ رعيه في طاعته. فليتجنب إذن الصيده واللعب ولعب النرد والنوم في النهار والغتياب والنساء وأدمان الخمر والرقص والغناء والأسفار التي ليس من ورائها فائدة الملك وليتعلم الملك من شيوخ البراهمايين كيف يكون متواضعا وليتجنب العنف ولا يستولي على مال رعاياه بغير وجه حق وليتصرّب بطولة في المعركة وإذا كان خصمه أعزلاً أو مهزوما أو مستسلما لرحمته في ينبغي عليه ألا يضربه وعليه أن لا يستعمل سهاماً مسمومة ولا خدعاً حربية غير مشروعة نترك ثم يقول كما عالجت قانون من مسائل قضائية تتعلق بالقروض والتعاقد والتجارة والإهانات والسرقة والجروح الجسدية والزواج والطلاق والزنا الحوال الشخصية أيضاً وحق الميراث والمسؤولية ووجبات الطبقة والخلافات الطبقية أما السرقة فقد عقبت بقسوة فسرقت الجواهر أو اغتصابها جزاؤهما الموت ويعاقب أفراد الطبقات الدنيا طبعا من الذي يمتلك هم الاغنياء إذا هذه تشريعات يعني يلاحظ فيها وعينه على ماذا على الطبقات الراقيه واضح ماذا الجواهر بالذات المفروض أن يخفف في سرقه الجواهر وان يشدد في سرقة الخبز مثلا يا عائشه المستضعفين لكن هكذا هكذا القانون اه للاسف والدين في صالح المستكبرين للأسف الشديد نعم ويعاقب افراد طبعا هناك يعني ربما منظور اشكالي لهذه المساله الناس يقولون بعض الناس يقولون كيف لم نعد نفهم هل الدين فعلا يستخدم أيها الإخوة كحيلة من الضعفاء لخداع الأقوياء كما زعم نيتشه نيتشي زعم هذا نيتشه رفض الدين من حيث أو باللحاظ أن الدين خدع أيها الإخوة تشريعاته وقوانينه وأخلاقياته خدع يصطنعها ويفتجرها أيها الإخوة الضعفاء وهم الذين ينبغون في تنميقها وزخرفتها لكي ماذا؟ لكي يبرر وضعهم المهزول الضعيف الفاشل الخائب امام من نجاح الأقوياء نيتشه طبعاً يؤمن إيه بالقوة يؤمن بالقوة بأخلاق السادة لا باخلاق العبيد هو شن حرباً شعواء ضروساً على اخلاق العبيد لذلك هاجم الدين جميل إذا كان هذا حقاً فما بان ماركس يزعم العكس ماركس طبعاً تصارق بخيل على نيتشه نيتشي سنة ألف سمية ماركس كان يزعم له أن الدين خدعه ابتدعها الأقوياء لكي يأكلوا بها هي حقوق الضعفاء لم نعد نعرف هل هي خدعم الأقوياء أو خدعم للضعفاء أنا أقول لكم الدين المشوه والدين المحرف والأديان الوضعية استخدمت لكي تحقق الهدفين على التناوب ربما وربما أيضا على التوازي بعض الأديان خدمت في هذا الاتجاه أديان أخرى خدمت في الاتجاه الثاني بعضها على التنو بحسب الدورات لكن الدين الحق ليس كذا ولا... الدين الحق لم يأتي لا ليخدم الضعفاء ولا يخدم الأقوياء جاء ليخدم ماذا الحق والعدالة والإنسان والإنسانية بغض النظر لم يأتي الدين أيها الإخوة كما يحلم مثلا هؤلاء الثوار الماركسيون المهووسون لكي يحرر طبقة على طبقة لكي ينتقم الأغنياء والأقوياء والأذكياء لمجرد أنهم إيه أغنياء لمجرد أنهم أغنياء على الغناء في نظر هؤلاء يعتبر جريمة ولا ينبغي مع بالعكس مشروع غير مشروع الوسائل الخسيسه الاساليب غير النظيفه أيها الإخوة اليس كذلك؟ تعدي الحدود هذا هو لكن قابليات الناس تختلف وشيء أن يختلف إيه؟ الناس مثلا في أملاكهم وفي مقدار ما حصلوا وكسبوا لكن في ايه المشروع والأخلاقي لا الماركسي تقول لا الدين لم يأتي هكذا الدين الله الحقيقي والإسلام هو الصورة الوحيدة فضل الله المحفوظة والمنزهة على لوثات وشوائب التحريف بالتزيد أو التنقص من نصوصه ومن إعدافه العامة في الأصل بفضل إلى الصورة الوحيدة لم يعود هناك لا توجد صورة أخرى على الإطلاق حقيقةً وكما قلت لكم مرة يعرف هذا كل من درس الأديان المقارنة وبالذات كلما تعمق في الدرس يضح له هذا بشكل ولذلك ذكرت لكم حالات معينة منها حالة الرسام الفرنسي ذكرته في أول شهر رمضان ليس كذلك وجنون أيضاً وغيرهم الذين أسلموا لأنهم وجدوا أن هذا القرآن هو النسخة الوحيدة الصيغة الوحيدة لخطاب إله محفوظ ما في، ما في، ما في تقب أي صيغة أخرى على الإطلاق، على الإطلاق والآن تعج بألاف الديانات أيها الأخوة ألاف من الديانات صغيرة بسيطة جدا جدا لأن فيها إيه؟ بل ألاف أيضاً، مش مئات، فيها ألاف الديانات نعم المشهور منها مئات، تقيل؟ كل كلام فارغ على كل حال، طيب قال لك هنا إيه؟ ويعاقب أفراد الطبقات الدنيا في هذه الحالة عقابا أخف هذا شيء يعني جيد لحد ما من أعضاء الطبقات العليا في سرقة الجواهر الجوهر أخف شوي لأنه هذا إيه فقير مسكين بس إيه الغني لماذا تسرق تموديتك إيه مارس لكها وينبغي أن يقارن القمار والمرهنة الرهان يعني بالسرقة هو على قدم سواء نعم مع شريمة السرقة ويجب على الملك أن يعاقب عليهما بكل شدة وعنف. ولا يعاقب السارق بعقوبة الموت إلا إذا وجد الشيء المسروق وجد عفوا الشيء المسروق في بيته ولم يكن ثم تشك في إذنته لماذا لأن قوانين منو منو السمرتي هذه تعتبر التعسف أيها الأخوة في إقامة إيه في إقامة القانون شرا من ماذا من الجريمة نفسها وهذا جيد التعسف إيه في إقامة إيه القانون نعم التعسف غير جيد وأما الرجل الذي يمارس حقه في العقاب الجسدي على مرأته وأولاده وعبيده أو تلاميذه فلا ينبغي له أن يضربهم على الرأس وعلى المدين المعسر ان يعوض دائنه بالعمل عنده لا أن يصبح رقيقا كما في القانون الروماني مثلا آه. لا وانما إيه؟ بالعمل أن ان يؤجر نفسه إيه؟ منه يمكن للبيع أن يلغى بين الطرفين خلال 10 ايام يعني الإقالة لكل منهما ايش آه. ان يحل عروه العقد ايوه يفسخ العقد يعني الإقالة آه. أن ان اقيلك وان تقيلني في خلال عشرة ايام طبعا غير منطقي وغير معقول هذا فتره طويله جدا جدا في الإسلام عندما نقال به خلاف الملكية مثلاً خيار المجلس اسمه خيار ايه؟ طبعاً في خيارات أخرى معروفة بعدين بالنسبة للحياة الزوجية فليدهم الإخلاص المتبادل بين الزوجين حتى الموت وتلك خلاصة ما ينبغي أن يعتبر قانوناً أعلى بالنسبة للزوجين يعني الأصل في الزواج التأبيذ الأصل حنشوف الطلاق الآن ويعاقب الزنا بحسب حالته إما بالغرامة أو العقوبة الجسدية أو حتى الموت حسب الظرف ويكون الظرف مشددا فيما لو ارتكب الزنا أو ارتكب الزنا مع شخص من طبقة أخرى منوع طبعا وتتحدث قوانين منع عن المرأة بعبارات أقرب إلى الانتقاص ومع ذلك فإنها تحمي حقوقها فلا يحق للزوج أن يطلق زوجه إلا بعد سنوات سبع من العقم سبع سنوات مستمرة إما العقم وإذا مات كل من وضعتهم من أطفال يعني هبسموها أنها في الأغلاء الفصحى المرأة المقلات المرأة المقلات بالتاء مفتوحة المرأة المقلات هي التي لا يعيش لها إيه ولد مشهور ذكرنا هذا مرات في تفسير لإكرهها لا إيه في الدين قلنا مشهور عند ابن المنذر رح الله عليه وابن جيّد الطبري وغيرهما كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يعيش لها ولد إلى آخره فبعدين إيه؟ الشيطان أو حلاهم بأن يهو اليهود شيطان اليهود ها خالوا هودوهم يعيشوا هودوهم أنت هودوهم. إيه يعيشوا يعني هودوهم يعيشوا وفعلا إلى آخر قصة يعني طيب فلا يحق للزوج يقول لها وإذا مات كذا فإن باستضاعة الزوج أن يطلقها بعد تسع سنوات إذا كانت امرأة مقلاة لا تطلق على الفور وإنما بعد إيه؟ تسع سنوات وليس مسموح له أن ينفصل عن امرأة صالحة فاضلة ولكنها مريضة على الدوام أنها مرض مزمن إلا برضاها وموافقتها إذا هي سمحت له إذا هذا العيب فقط أنها مريضة مرضا مزمن لا لا يجب هي إيه؟ أن تأذن له في تطليقها وتسريحها المرأة الحامل الحق في أن تعبر النهر مجانا على معدية شأنه شأن البرهmani أو الناسك. بحترموا. حتى الرومان كانوا ينحنون للمرأة الحامل في الطريق. وظل هذا إيّاً تقريبا إيّاً أدباً في أوروبا حتى اي أو آخر العصور الوسطى ينحني إيّاً المرأة إيّاً الحامل. يعني حياه الفارس. الفارس. هذا كان شيء ينزل عن فرسه وينحني المرأة إيّاً الحامل. هذا أدب جيد يعني. آه. لأنها واهبة الحياة أو حاملة الحياة. وقانون من وتنكر من حيث المبدأ زواج الأرامل من نساء مرة أخرى. لكنها تتحمله كممارسة شائعة. وبالمناسبة ليس في قوانين من أي إشارة إلى العادة السيئة التي أبطل أبطلها المحتل الإنجليزي في الثلث الأول من القرن التاسع عشر 1200 وهي حرق إيه المرأة جسدها على محرق زوجها بعد أن يموت. وهذا طبعا إيه خاص بال هذه الطبقات وليس بالمبودين. نعم. أما المنبوذون فينبغي عليهم أن يسكنوا خارج القرى ولا يسمح لهم أن يمتلكوا غير الكلاب والحمير وأن يتطبخ المثلومة لمكسرهم ما سكين هذول مثلومون عجيب ويمنع استعمال المشروبات المسكرة على أفراد الطبقات الثلاث العليا يعني الخدم مسموح لهم الشهدرية مسموح للشهدرية آه وليس الإبراهمانيين والمحاربين الكشاتريا أن يقدموا قروضا بثائد الربع ممنوع آه أما في حالة العوز والمجاعة فتلغى جميع الوصايا المتعلقة بالأحكام الضرورة، الضرورات أحكام المتعلقة بتمايز الطبقات حتى أنه عندما يجد أفراد من طبقة عليا أنفسهم معجزين عن تأمين الطعام لأنفسهم يصبح لهم الحق حتى في أن يأكلوا لحم كلب مقدم لهم من يد أحد المنبوذين. أحكام الضرورة طبعاً في الإسلام هي, كمان. هي. هي. في الإسلام عندنا إيه؟ يعني يجوز حتى أن يأكلوا لحم لهم من يد أحد المنبوذين. في هي أن يقتله. يختارون إيه الأضعف استصلاحا حتى لأهل كوئي من عندي آخرهم موجود هذا طبعا شو طبعا كل كتب الفقه وكل كتب أصول الفقه آه لكن مش باتفاق طبعا آه عندك نوعا عن من مصلحة مرسلة من أمس هنا مشهور جدا المصلحة المرسلة ثلاثة أو أربعة أو عشرة نفر مثلا في سفر آه بعدين نفد ما عندهم من زاد وزواد كما يقال أو على الهلاك والموت آه؟, آه فبدل أن يموتوا من عندي آخرهم أن يموتوا جميعا آه يجوز لهم في آخر لحظة إذا تأكدوا من ذلك آه أن يقتلوا أضعفهم وأن يطعموا بقدر الحاجة شو غيلة مباشرة هي آه. لكن هذا الكلام لا يوافق عليه زمان لا عليه على أن بعدين بعدين بدأ يتحدث عن بعض المخالفات والجنح وكذا والجرائم ثم قال الدكتور شفيتسر على أن تلاوة الفيدا بوجه عام وتقديم القرابين وأعمال التقوى تغفر كل الذنوب كما اسندت قيمة وأهمية للاعتراف كاعتراف الكاثوليك الاعتراف. فإذا اعترف انسان بجريرة ارتكبها اعترافا عفويا فإنها تغفر له ويتخلص منها كما يتخلص ثعبان من جلده والتدريب التكفيري تكفير عن الذنوب يعني الأكثر جدوى هو ماذا؟ مش الاعتراف ومش الفيديو كذا، التقشف الزهد الامتناعي الرضائي عن الطعام والشراب والشهوات الأخري وعندهم في نصوصهم حتى الزواحف والحشرات والحيوانات الدنيئة والمفترسه يمكن أن تصعد الملكوت بالتقشف فكيف الإنسان هكذا يعتقدون آخر شيء يعلق الدكتور ألبرت شفايتسر يقول في كتابه المسيح الدجال يصف فريدريك نيتشي قوانين منو بأنها كتاب روحاني متفوق لا يوضاها تعرف لي ماذا؟ أنا ذكرت هذا خبيل قيل إشارة ربما سريعة لأن نيتشي يؤمن بشريعة يش... الأقويا يؤمن بأخلاق السادة لا بأخلاق العبيد ذلك هو معجب بقوانين منه طبعا هي في الجمله إيه؟, قوانين إيه؟ يعني مشرع على قد وعلى مقاس مين الاخوياء والمتنفذين عموما كتاب روحاني قال شرع روحاني عند هذا نيتشه متفوق لا يوضعها واذا وضعنا التوراه في رتبته نفسها نكون قد ارتكبنا اثما في حق الفكر هذا كلام نيتشه وهذه خطيئه في حق الفكر الانسان والعقل لا التوراه لا تقاس بالنسبه لي معنى هي الشريعه شريعة قوية وشريعة برضو إيه الحرب والقتال والدم لكن قوانين منو ماذا يقول شفايتسار؟ وهو يسوي هذا الرأي بالدعاء أن الطبقات النبيلة والفلسفة والمحاربين في هذا الكتاب هم الذين يسيطرون على الجمهور وذلك في رأي تكي... تأكيد فخور مشرق الحياة ثم يصل إلى أن الشمس تسطع الكتاب كله آه. فهو معجب جدا يعني يتشبه نختفي اليوم بهذا الجزء من المحاضرة بس بعض هذه النماذج ونوتة والشذرات من قوانين أو شرائع منوه. ونعود إلى موضوعنا تحدثنا أيها الإخوة في الدرس السابق عن الطريقين طريق الرغبه وطريق الزهد طريق الرغبة مركب بركنين ما هما طريق الرغبة ما هو اللذة قلنا والإنجاز الدنيوي والنجاح الدنيوي ولا يستطيع المرء بعد التجربة وبعد أن يخبر ويعيش هذين الأمرين بعمق لا يستطيع أيها الإخوة أن يصل إلى ماذا إلى معرفة النفس وإدراك الحق والسر ولا إلى السكينة والطمأنينة لا فبعد ذلك علي أن ينتقل إلى تجريب ماذا طريق الزهد طريق الزهد وهو مركن كما قلنا لنعيد بعركنين العركن الأول وهو الذي يعني يشكل بداية جوهر الدين كل دين في رأي الفكر والفلسفة الهندوسية ما هو بداية كل دين يقولون وأكثر غربين يوافقون على هذا بداية كل دين هي عندما يبدأ الإنسان يتخفف بل يتحرر من أنانيته لا يعود يفعل وينشط ويسعى من أجل إيه ذاته من أجل إيه مصالحه لا إنه من أجل شيء أوسع من هذا أول شيء أوسع من هذا ما هو الغير فيبدأ بخدمة ماذا؟ الغير ويسمى هذا في لغة إيه؟ الهنادكة أيها الإخوة بأداء الواجب تؤدي الواجب بالغير من إنسان وحيوان ونبات وخاصة لبني البشر لبني آدم آه. هذا جيد وهذا عند النفس الناضجة نضجا محترما نضجا إي معقولا آه له ثمارات أكثر بكثير من اللذائذ وأكثر بكثير من النجاح الفردي نحصل شهادة وعملت كونت أو عملت ثروة مش عارف لا, لا لا أكثر بكثير خدمة الناس لكن ما يدرك هذا للأسف نحن حتى المسلمين نحتاج أن نتفلسف كثيرا في هذه النقاط نحن ضعفاء جدا فيها اليوم ترى المسلمين تجتاحهم أيها الإخوة يعني رياح، هوج، صرصر عاتية من الجفاف نعم والأنانية والشخصية بشكل يعني, يعني يبدو أنه بشكل أصعب بكثير وأخصى بكثير مما يزعمون عن روحانيتهم وعن اجتماعيتهم وعن كذلك أكثر بكثير للأسف وهذا واضح واضح بشكل أو بآخر ويزداد مع الأيام طبعا آه. بالأسف فنحتاج الآن إلى, إيه؟ إلى ثورة تصحيحية تعيد لي ديننا آه؟ جوهره الحقيقي هذه رطة مش, مش النهاية مش النهاية آه. بعد ذلك أيضا سيكتشف المرء أن هذه ليست هي الغاية لا مش فقط خدمة الآخرين لا شيء أوسع من هذا هذا الركن الثاني لطريق الزهد تصبح أركان أربع في الطريقين ما هو كما قلنا مرتين في درسين سابقين الإنسان يسعى لماذا؟ عموما طيب عشان يبدأ يقترب هو إيه؟ ويقارب آه بشكل حميم هدفه وغايته تسعى لإيش بشكلها أول شيء الوجود بس أن يكون موجودا طب هو موجود لا وجودا ممتدا صح ولا لا وجودا ممتدا يسعى أيضا للمعرفة عنده فضول معرفة الإنسان أنا أحيانا أفكر في بعض الناس سبحان الله آه طبعا كل إنسان تقريبا يسعى أن يكون موجودا ويحب أن يستمر وأن يمتد وجوده إن شاء الله حتى بليون سنة لكن الآن أصبح يعني الملحوظ أن قليلاً وقليل جداً من الناس فعلاً من يحفزه ويحرك أعطافه وريحيته فضول المعرفة قليل قليل جداً من الناس هذا شيء غريب يا أخي مع أنه في هذا العصر نحن نعيش أكبر نعمة هذا أكثر عصر مرعى البشرية وفر لها إيه مصادر إيه قريبة جداً للمعرفة يورى إخوة أي نوع من المعرفة هذا شيء ثاني لكن المعرفة بشكل عام اكثر اصلا مستحيل ويكفي ثوره ايه الانترنت هذه يعني الطبع هذه كانت ثوره عجيبه لكن الانترنت شيء اعجب بكثير شيء غريب لا يصدق يعني. ومع ذلك تجد الفضول المعرفي عند الناس شبه محظوم لا تجد فعلا من إيه؟ من يحرك هذا الفضول بشكل إيه؟ هوسي او هواسي حتى هوسي هوس يعني لكن هوسي يعني بشكل مرض غير طبيعي لا تجد قليل قليل وانا دائما انظر الى هؤلاء الذين ايه يعني تحفزهم المعرفة وفضول العلم بشكل فعلا يعني حميم أو محموم أو مرضي بأن فيهم نفسا إلهيا فيهم روح إلهية بلا شك فيهم نار إلهية هذا شيء إلهي هذا شيء إلهي هذا من من أقصى صفات الله العلم هي له هذا هو لذلك هو من أقصر الطرق أيضا التي وتقرب بها إيش بالعكس في نهاية المطاف طريق الإعلاف أصلا آه. وطريق مقاربة الله والتعرف على الله هي طريق ماذا في الأخير طريق معرفة طريق المعرفة معرفة دقيقة والإنسان الذي يعشق العلم والمعرفة أيها الإخوة يبدأ صح ها بنهم شديد بحب معرفة الاشياء الأشياء هنا مثلا كتاب مثل كتاب متعة اكتشاف الأشياء لي فاينمان، فينمان عالم الفيزياء الأمريكي الشهير يسد مسدنا الرجل لم يتعد تقريبا في حياته علوم كبير في الفيزياء لكن ليس فيلسوفا ولا روحانيا ولا عارفا ولا شخصية عظيمة كما نتوقع، لا هو فيزياء عظيم فقط، مش أكثر من هيك كتابه كله يدور على معرفة إيه؟ الأشياء الطبيعية، والطبيعية تماما يعني، والقريبة جداً منها هذه متعبة الأشياء، لكن هذه البداية هذه البداية الطفولية الصبيانية بعد ذلك الإنسان لابد بد أن يترقى ها؟ إلى ما هو أبعد وأجل وأكرم وأعمق في الأخير سيجد نفسه وجهاً لوجه مع إيه؟ مع المسألة الأزلية الله تبارك وتعالى، مستحيل ويبدأ هذا همه يصبح همه المقيم المقدم الفكر في الله، التأمل في الله، التعمل، المقاربة شيء والحنين والعشق والحب شيء غير عادي بلا شك لكن للأسف إذا كان الإنسان فقد هذه أو خبت أو ذوت أو ربما طفئت هذه النار لا هي فيه تقريبا أنت تتعامل مع, مع شبه بهيمة مع أنعام أكثر الناس يجلبها كذا مثل أنعام يقول ويشرب ويسافد النساء ما في شيء عنده لا بتهم ولا مسائل علميه لا عرفانية لا معرفيه ولا فهم حاجة وما بده يفهم ومش دعنا لحاله بس هكذا والمسلمون ليسوا استثناء بل لعلم في المقدمه للاسف الشديد عشان يكشف مستوى العلم عندهم والتعلم الاميه الأسوأ في العالم الأسوأ لا يعرفون هذه هذه الحقيقه للاسف لكن طبعا ليسوا وحدهم العالم كله الان تقريبا اصبح هكذا ماديا حسيا طيب اذا المعرفة وذكرت لكم في درس قبل اسبوعين او ثلاثه تقريبا التجربه العجيبه جدا مثيره على قرود الشمبانزي القرد عنده فضول ما أعرف أكثر من هؤلاء. هم يعني, يعني تدل على حيواني بالعكس هذا يعني إيه مهانا ها وشماتة أو الشتيمة عفواً في حق هذه الحيوانات العليا الرئيس لا أي القرد هذا قال لك إيه يعني جوهو ها جو بده يحتاج طعام وبعدين في إيه في جدار معين وخلف هذا الجدار إيش يوجد شيء ها لكن هو كلما إيه تقدم تلقى إيش عاقباً ما فيش شيء فيديك لا يكف يريد إيه أن يعرف إيه ما الذي خلفه عنده فضول يريد أن يشبع هذا الفضول بعض الناس ما دش الفضول هذا حتى هو لا يفكر في الله كثيراً يؤمن بالله يصلي لله لكن لا يفكر في الله مش مهتم هو وزين ما أقوله يكتفي بصورة مصبية وثنية تشبيهية تجسيمية مغريقة في الوثنية عن الله الجسم الكبير الجالف فوق أي كرسي فوق السماء والعالي فوقه فوق السحاب وخلاص مثل ما كان تصور واحد عمره إيه ست سنين شيء مش مش مش عادي هذا على الإطلاق ومختلق بهذا لكن لو طرع نفسه طرح نفسه السؤال اللي طرحه للمهندس بركات الأسبوع هذاك يا بيجينجن فرحته على أحد الأشخاص يعني متعلم تعليمًا جامعيًا لكن شبه عامي قبل يومين فصدع الرجل وصفر واحمر وجهه ثم رأيته يبكي أدركت إنه في خير قلت وش القصة قال لي أنا أول مرة اسمع هالكلام قلت أول مرة وأول مرة أفكر اللي أول مرة أفكر في الشيء وهذا الشيء متعب جداً ومحير فظيع هذا الشيء إيه طبعاً أي في أطفال الله أعطاهم الفضول الإنساني فكروا بفكر هذا الذي اللي هي طبيعة علاقة الله بالوجود وعلاقة الوجود بالله وبالبساطة فرحة المهندس بركة هذا وهذا سؤال كبير هذا قديم قدم الإنسان وقدم الفلسفة وقدم الدين طيب الله تبارك وتعالى كان الله لم يكن معه شيء بعدين شاء أن يوجد الكون أين اوجده اوجده يعني في فراغ هيك. اي فراغ هذا هل خارج ذات الله يعني في فراغ معناه يعني الله محدود معناه وقع في التايسين مباشره لا مش هيك طيب وين اوجده اوجده في نفسه يعني هو نفسه مع وحده الوجود وقع في مأزق انت يا وحده الوجود يا تحديد الله وين وين الحق كيف ايه طبيعة طبيعه العلاقه بين الله وبين الكون شيء صعب جدا جدا هذا سؤال بسيط يعني ينبغي كل انسان يبدا منه انسان فوق الثلاثين عمره وجامعي في حياته ما يسمعه ولا فكر فيه لأنه لا يفكر أصلاً هو وبصلي ما لا يطلق فرضاً ويقول القرآن ما فيه فكر هذا يحفظ ويردد مسكين ويردد لا يفكر ما فيه تفكير للأسف شيء ما هذا فكر لأنه ما فيش تدريب على الفكر قبل يومين مشهدا مشهداً طيبا ومحزنا يفرح ويحزن في نفس الوقت شباب صغار بعضهم يمكن ثمان سنين تسعة سنين أكبرهم لعله كان ابن تلتاشر سنة جيبهم في القناة الإسلامية حفظين لك خطب الشيخ محمد الحسن بارك الله فيه مش عارف فيه خطأ كما هي بالأخطاء إنه حوجي طبعاً والأخطاء الصفر فيه ككل زي ما هي خطأ طبعاً كثير جداً جداً كما هي لكن إيه أنت تسمع الآن إلى شيخ كبير مو صخ في شيخ صغير يخطب تماماً ويجيب الآيات وأخرج الطبراني ووو لا لا لا فرحت إنه في عندنا إيه طاقات مثل هذه مو صخ فيها العجائب ما شاء الله حقيقة أنا شو رأي الصغار ولا يخطب العمر هذا خمس سنين هذا طلع يخطب في الناس يوم الجمعة مو مدهش هذا يا أخي ولكن المحزن ليست هذه الطريقة ولا حاجه انا أقول قلت قلت له اهلي قلت له كلام فارغ يا للاسف هذا المحزن هذا المفرع انه في طاقات في شباب متفتح اطفال متفتحون جدا هذا لو ايه بمنهى السليم ربي ودرب وفتقت اي طاقاته يصبح شيئا ممتازا هذا العشر عشرين سنه من الفكر والدرس والنقاش يصبح مفكرا فيلسوفا هذا يفيد هذا والمصحيح ويترجم عن عظمه الاسلام لكن بالطريقه هذه دفنوه حيا انتهى خلاص الموجوده تسويلها هاي احنا فقط لأنه ما يمكن هذه مش عقلية تربية ليش التحفيظ؟ ليش ممنوع أصلاً تقول له لا لا لا لا تتحفظ الخطبة إيه؟ الخطبة أول كذا أبداً فكر آه. ولذلك إيه؟ حين انتهى إيه موضوع إيه؟ الخطبة المحفوظة وحسوق الأسل الاجتماعية بسيطة كيف تعامل إيه؟ أخوانك كيف تعامل إيه أبويك؟ بدأ يتكلم بلغة فيها رطانة شديدة جدا جدا لازمات تتكرر باستمرار ما في أي درجة من البلاغ المسكين ويعتذر الشيخ يقول فراءة فر قبل ما كانش كان خطيب كبير السوء غلط هذا لماذا تمسح عقله بهذه التكراريه بهذا الحفظ ممنوع ربه من نعومه اظفاره على ان يطرح الاسئله اه وأن يتكابد إيجاد اي وعلمه انه اكثر الاسئله مهمه والخطيرة ان لم يكن كلها لا يجاب عليها بالشكل الحدي الرياضي نعم او لا لا ابدا ابدا اه وانه اكثر الاسئله ايضا ما في جواب نهائي عليه وفيها وجهات نظر كثيرة جداً هلّمه أخلط منه هذه العقلية ما فيها في لأسف على كل حال إذاً أول شيء قلنا الوجود بعدين إيه؟ الفضول المعرفي بعدين السعادة ثلاث أشياء ثلاثة تحددها الفلسفة الهندوسية شو السعادة؟ عبارة عن مجموع الأحاسيس والمشاعر التي تقف في تضاد مع كل إيه؟ معاني الإحباط واليأس والعدمية كل شيء ما له علاقة بالإحباط وبالليأس وبالعدمية هذا هو السعادة إذا تسرّب الليأس أو الإحباط أو الشعور بالعدمية شو العدم يعني؟ إلا معنى العبث ليش؟ إيش فيه؟ ما في شيء ما في جواب على لماذا؟ ما ااا انتحر لا يمكن الإنسان يكون سعيدا إذا إحنا لكم ممكن تجد إنسان غنيا مليونيرا متزوج أجمل الغواني الغيد الحسان آه؟ عنده كل ما تشتهر أنفه وتلذ الأعين آه؟ من المتع الحسية وهو تعيس جدا جدا بل قد ينتحر ليه طيب؟ لأنه محكوم أيها الإخوة، آه، أو محصور أو مزجون في سجن إيه عدمي من ناحي فكري وفلسفية الحياة. يرى كل شيء إيه؟ بلا معنى، بلا غاية، بلا هدف. ليه؟ مش فاهم أول. تعيس هذا الإنسان تعيس، ما يكون سعيدا. وبتلاقى الإنسان فقير فلّاع غلبان آه، يعني تكفيه خبز إيه؟ وبيضة وبصلة كذا. وسعيد جدا, جدا جدا. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة، آه، يعني يعتقد بغاية. لهذا الوجود الوجود له بتغير حياتي بغير حتى لفقري ليش هو فقير وكذا وغير كذا يرى حكمة حكمه في هذا يؤمن بها على طول يتسلى بها تجده سعيدا ومطمئنا وساكنا ومفيش فيه سكر ولا ضغط دم ولا سرطانات ولا مشاكل القولون الغليظ هذا ها طبعا ولا عصبيه في المعده ولا ممتاز ممتاز ويعيش وبيموت ثمانين سنه وسعيد متهني في كل حياته مهم جدا هذا بعض الناس على فكرة نقول حتى المسلم لا يظنون أن تصور الحياة ومبدأ الانطلاق ومطلقاتنا الفكرية لها إسهام وأثر مش لها لها كل الأثر والإسهام حقيقة أكثر 90% في كيفية حياتنا كيف تكون حياتنا ما أن تقولونك لا لا ما المال, المال بس لو حصل المال بصير كل شيء والله ما يصير شيء والله العظيم تتدمر فيه كذو القز تشنو نفسك فيه وبالتعيش تعيسا ماش المال يا رجل فكر يا أخي ما بفهم ما مش قدر يفهم أي خلاص تروح حيضي مش هذا في أشياء أهم من هذا بكثير ويا ما حدفكم أنا أنا جمعوا المال جمعوا ومنعوا من هنا هنا خسر كل شيء خسر زوجه وأولاده وأصدقاء ودينه وأنا أقول وأكبر خسارة خسر نفسه أنت خسرت نفسك يا رجل مش بهانا وبتلاقي في المقابل سنا آخرين بالعكس وضعهم المادي متواضع جدا جدا جدا لكن رضخه وعطائه خير معقول يعني هل ممكن إنسان مثلاً يعطي في يوم مرتبه لخمسة أشهر ايه ممكن كان بعد نفسنا كذا إيش رأيك في يوم ثلاث ساعات يعطيه تصدق وكذا مرتبه مسكين شغله خمسة أشهر كامل يعطيه في ساعة وبعدها ذلك سعيد ولا يلوم نفسه ولا يتردد ومن أسعد من ايه؟ من السعادة ذاتها عنده فلس في الحياة هذه يا أخي الحياة بدها على فكرة نبتنا عاشي الحياة إفهم مش فامين فكر حاله إن العكس لعكسه وفيلسوف أكثر منك المراره عن تحرمنا ها أنا كل حلاتي تقول هندوسية لكن هذه الثلاثة الأشياء لا يكتفي منها المرء أيها الإخوة آه كما هي بل يريدها بشكل لا نهائي يريد وجودا ليس له حد بل وش نهاية أن يوجد آه فلا ينتهي يخلد فلا يموت يعني آه يريد معرفة لا حد لها آه مش إن كل شيء معرفة في بكل شيء الله أكبر آه يريد سعادة لا حد لها سعادة من غير تنغيص هذا حقيقية بلا حدود إيش هذا؟ يعني يريد ما تدعو لهندوسية بالموكتي موكتي موكتي إيش الموكتي؟ التحرر لأن هذه الحدود النهائية ها؟ هذه التخوم الحدية هي ما يشوش إيه على الإنسان ويجعله أيها الإخوة يشعر بأنه إيه غير هادئ غير ساكن غير واصل مخطوع صار أنه في حدود لوجوده حدود لمعرفته حدود لسعادته وحدوه في عمل في حدود هي طبعا هذه لا هذا الهاجس والشغل الهندوسية الشاغل ان نوصلك إيه للتحرير تتحرر تتحرم الثلاثة إيش الأشياء من حدود المعرفة ومن حدود الوجود ومن حدود ماذا الإحساس بالسعادة تتحرر تصل مرتبة إيه الموقتي هل هذا ممكن قلت لكم أن في المرة السابقة أه؟ أن الهندوسية الهندوسية تصدمنا حين تقول لنا كل ما ترى أنك مدفوع إليه أكثر وبشد أقوى لكي تحصله يمكنك أن تحصله فعلا الممكن هذا قلت لك ثم في النهاية تصدمنا أكثر فأكثر حين تتلو علينا هذا التقرير وكل ما تسعى لتحقيق امتلاكه أنت لا تستطيع فقط أن تمتلكه أنت تمتلكه الآن صدمة أكبر عندك موجود عندك عندي كيف؟ وين لأن لماذا لا أشعر؟ لماذا إيه؟ لا أشعر بأنني فعلاً غير محدود على الأقل في وجودي طيب فعل أشعر أنني دائماً إيه محدود في وجودي وبخاف الموت وبخاف الفناء والمصطعية كيف عاد؟ عمر بشارتي بأنني إيه؟ فعلا لا محدود قال لك آه هنا تبدأ بداية جديدة عاد أنت تشعر فعلاً بالمحدودية وتفتقد الشعور آه باللا محدودية لماذا؟ لأنك بعيد من ذاتك الحقيقية تكلمنا غير مرة عن إيه عن ذاتين للإنسان عن ذاتين إيه الذات السطحية والذات إيه الأعمق بسموها ذات كليّة أزليّة سرمدية يعني بتبره من طبيعة الله وأنا فخت فيهم الروح ولكن هاي من طبيعة الله السرمد الأزلي موجود فيك هذا وأقاموا عليها بعض بعض الأشياء لكن هل ممكن هل هناك أي طريقة فعلًا آ أن توصل يه الإخوة إلى هذا الإدراك الحقيقي والأعمق النهائي لهذه الذات اللي متناهية وبالتالي نندمج إيه في الأخير آه؟ وبنصل إيش آه. إلى الله هذا في طرح إيها الهندوسية قال لك نعم طعم. ممكن هذا آه؟ وسهل مش عملية إيه مستحيلة مش عملية إيه مستحيلة عبر ماذا؟ في مناهج معينه عاد عندهم وهي المعروفة إيه باليوغا، تسمع باليوغا؟ الغرب هنا يعرف إيه اليوغا وبدر وعاملها وعملها معاهد آه؟ بس أي نوع من اليوغا؟ الهاتحا يوغا سموها هاتا أو هاتحا الهاتحا يوغا يوغا القوة يوغا إيه؟ القوة اللي هي فقط تهدف التحكم في ماذا؟ في البدن تحكم إيه؟ في البدن السيطرة تام على البدن هذه يوغا كانت موجودة بلا شك ها، ولكن هي أضعف اليوغات الخمسة اليوغات خمسة هذه أضعفها وإنما أرادها إيه؟ الهنادكة في البداية كمحبر وكوسيلة أيها الإخوة لما هو إيه؟ أبعد منها الهندوسي لا يريد إيه؟ أنه يتحكم في بدنه ويسيطر عليه من أجل ماذا؟ من أجل سعادة حسية أو من أجل المباهة أو من أجل إظهار القوة والتسلط إيه؟ على البدن بالعكس يعتقدون أن هذا إن كان هو الهدف فهو سم حقيقي يسمم الشخصية بدل أن يحررها وأن يعتقها أه؟ وأن ينضجها بالعكس ويدمرها تماما لماذا؟ لأنه يصيبها بالفخر وبالكبرياء وبالغرور والانتفاخ وهذا مدمر تماماً هذا مدمر إيه؟ ولذلك نحن شأن كل الدارسين للهندوسية لن نعتني بهذه اليوغا البهاتة اليوغا هذه لا تعنينا سندلف الآن إيه إلى إيه؟ إلى اليوغات الأخرى وهي أربع يوغات أربع إيه؟ لماذا أربع يوغات؟ الغاية واحدة لماذا ليكون الطريق واحداً؟ هل هو طريق واحد أو واحدة؟ والوسائل مختلفه لا هذا ليس اختلاف وسائل مثل إنه هذا طريق واحدة واحد يقطعها إيه بالسيارة الآخر إيه بالبايسيكل فراد الثالث مشى على الرابع بالشراعية مثلا الخامس بالكونكورد هذا طريق واحدة ولكن إيه الوسائل إيه؟ لا هيوجا كذلك طرق مختلفة طرق مختلفة ليست وسائل مختلفة في طريق واحدة طرق مختلفة نعم تؤدي الى إيه إلى غاية واحدة ما سر ما أنكست هذا الاختلاف في هذه الطرق اليوقائية أو اليوقوية نكتة الاختلاف أيها الأخوة أن الفلسفة الهندوسية آه لاحظت، وهذا حق من حيث الأصل من حيث نبدأ، لا يمتلي فيه اثنان أن طبائع البشر مختلفة صح أن هذا المدخل حتى هو مدخل، يعتبر سيكولوجي حتى آه هذا المدخل والمدخل المدخل أنا أعتمد كثيراً في فهم الأشياء كثيرة وينبغين يعتمد من حيث الأصل مش عيبه، مش عيب ومش غلط آه. بعض الناس يغلب عليهم إيه الطابعي العقلاني طابعي عقلاني إذا آمن عقله بشيء خلاص يعني كل شيء هذه البداية هذه البداية إذا لم يؤمن من الصعب جدا هو هكذا عقلاني على فكرة هذا الشيء تستطيع أن تصبره وأن تختبره في جماعة من أصدقائك يعيشون معك ويفكي فعلا ويقول حجفوا لهذا عقلاني طلع هذا مزبوط هذا عاطفي هذا براكسي أو, أو عملي أو عملاني هذا تجريبي إمبريقي هذه الطباعة الاربعه في الفلسفة الهندسية إيه؟ التي يتميز بها بنو البشر بعض الناس يغلب عليهم وحين نقول هذا إنسان عقلاني بمعنى إيه يغلب عليه الطابع العقلاني لا أنه عقلاني صرف وعقلاني ونقطة لا هو عقلاني وعاطفي وعملي وتجريبي صح ولكن إيه؟ بدرجة أولى وبشكل رئيس وأساسي هو ماذا؟ عقلاني يعني عقلاني أولا ثم إيه؟ ما شئت من تصرفات الأخرى ثانيا وثالث ورابعا لكن عقلاني إيه؟ أوه. القيادة لمن يعني؟ ما الذي يقود العربة؟ العقل هنا الذي يقود عربة أفلاطون نرجى لأفلاطون العربة والسائق والكذا الخيري الذي يقود عربة أفلاطون هنا هو العقل مش العاطفة اثنين هناك أناس يغلب عليهم وهم بدرجة أولى وبشكل رئيسي وأساسي ماذا؟ عاطفيون مش عقلانيون فهم عاطفيون أولاً ثم أي عقلانيون ثانياً أو ثالثاً عاطفيون وهذا صحيح الذي كان قلت مرة في خطبة يا إخواني الناس الذين يردونه مثلاً إيش؟ أن ينتهي شيء اسمه التروحون أو التصوف مثلاً أقول المشكلة ليس مع التصوف، كتصوف؟ مثلاً مشكلة مع المنهج والطريقة والنزوع هؤلاء لا يعرفون إيه؟ فلسفة إيش؟ حياة الإنسان مشتحيل، مشتحيل لا تستطيع مهما حاولت ها. لذلك خلي خسارك، دع خسارك أن يكون ماذا؟ التهذيب والتجذيب وحل وسط، حلول وسط، compromises يعني أما تقول بدي أخضع على شيء اسمه إيه؟ تصوف لا تستطيع، لماذا؟ صوف ليس مناهج موجود لي موجود مناهج صوف ليس مدرسة، موجود مدارس أبا صوف الأصلي، نزوع في البشر في بعض البشر، في قبيل من الناس نزوع موجود هذا، لا يمكن بعض الناس يخلب عليه هذا وقلت لكم، صبرت هذا إيه في كثير من الإخواني بعض الإخواني عنده هذا النزوع وهذا إذا إيه لم يضبطه بنور العقل وحكم إيه الشرع، أيها الإخوة، ضبط الشرع يمكن أن ينزل خوف إلى ماذا؟ عنده قبلية إلى قبول الخرافات والأساطير والآكاديم والمزاعن ومثل هؤلاء هم الجند أيه يا السهل الذين يمكن أن يحشدوا وأن يعبؤوا وأن يجندوا لصالح كذبة المتنبئين وكذبة المصلحين وكذبة المهديين أو المتهديين هذول بسهولة بسهولة والحمد بالله حتى لو ادعى بعضه السيادي أو علماء أو شيخ الربوبية فأنهم يدعونها فيقول خام موجوده بعنا معين هو رب ليش لا ليش لا ليش المنع يعني ما ينمسجونه يعتقدون ذلك في مزيعهم هؤلاء عندهم هذه القافية الأسب الشديد بعض الناس لا عقلاني عقلاني هذا إيه؟ آه يركب عليه تماما المنهج السلفي أخذ الأشياء بظواهرها آه بجمودها بجفافها وما يشعرش بأنه إيه؟ بأن لديه يعني حافظا قويا لترطيب هذا الجو الجاف يعيش جافا ويجفف جافاً. يخرج عن هذا المسكين وهذا ناقص كمان وهكذا في طبائع جماعة لذلك طا بسموها أيه نظريات الأنماط الطايبس هذه ثيري نظريات الأنماط هذه موجودة من أيام الفلس يونانية آه وموجود طبعا ايه عند علماء النفس المعاصرين وكل واحد عنده نظرية في الانماط يونج شكل وادلر شكل وفلان شكل كل واحد ايه عنده نظريه آه في الانماط وعلم النفس الانتركشنال هذا سايكولوجي في الانماط قصه قصه طويله عريضه الهندسي عنده نظريه في الانماط لديه نظريه في الانماط انماط الشخصيه هذه هي إذا النمط الثاني هو النمط العاطفي النمط الثالث النمط العملي بعض الناس لا عندوش وسعه وما هندوش نزوج داخلي؟ لماذا؟ لومارست هذه التأمليات والتجريديات، آه، والفلسفيات، ولا كمان إيه الخضوع للمفترض إيه؟ إلى والأحاسيس الجوانية. لا رجل عمل يريد أن يعمل. يعمل عمل، practice عادي، يعمل، آه. سواء كان عمل عبادة، او أو يعمل موظفاً أو مديراً أو مسؤولاً أو مسؤول عنه بدو يعمل رجل هذا يود أن يعمل. مثلاً هي عبادة. في بعض الناس معاه من إخوانك وكونها كذا، عادي ومتعلم ويسمع الدين والخطب، لكن في عنده أولوية للعمل. يعني الصلاه كويس بيصلي هو لكن ممكن شوي يعني ياخرها يقدمها يفرط فيها العمل لا ما فيش شيء والبرمجه كل حياته لا لازم 12 كنايه مستحيل لأن السبعه يكون في العمل مقدس عنده العمل وعمل شخص، انا بعرف بعض الناس عمل له يعني سلف اه <تصفيق> يشتغل لحاله عند نفسه معلم حاله ما فيش فايده سبع بيكون في الشغل لحاله وما هو هكذا ما فيش ولا اجازه مرضيه ولا غيره عمل وغرق العمل العبادة هذه كلها أي منشطات هذه ديجات لتبرير إيش نزوعي نما هو نمطه هيك مسكين هو إيه؟ أنا مثلا اه. شخص غير حن أنا العمل كرها شديدا جدا جدا جدا بشكل لا تتوقعوه آه بحب التجديد وتأمل سبحان الله نمط هيك نمط شخصي ما أدفعش لا أكون موظف ولا أكون أي مدير ولا أنفع مرة في شركة هذه ما أن تصلح لي آه على الإطلاق هذه الأمام موجودة في آخر شيء آه النمط التجريبي الإمبريكي التجريبي مش انه هذا عقلاني او عاطفي او عملي اه؟ براكسس لا لا لا هذا يريد ان يجرب يعني هو ممكن يقبل ايه؟ اشياء عند البعض تصبح بانها ايه عاطفية قرارات عاطفية مواقف عاطفية او عند البعض انها ايه؟ قرارات اخرى عقلاني ما هذا يهموش بدو الشيء هذا وارجيني خلينا اجربوه في بعض الناس معدوش شكل عقلاني هذا مثلا لك لا هذا الشيء بخشش العقل طب يا اخينا وارجينيش طب حصل كل لك هذه حالات شاذة ليعقّص عليها عقيدة فرانس سبيكن لين تحصل ألف حالة ونسجتو مليون حالة. طب يا أخي في ما خالك تسد عقوق هم عقلاني هذا لا نوع مختلف هذا لك ما ما عندوش موقف إيه نهاية وحد من موضوع اسمه إيه عاقل أو قراص أو عاطفة لك ورجعني إذا بقدر أجرب وأعيشه يعني أبو حامد الغزالي في الأخير ملخص حياته حياته رحمة الله عالي إيش كان في الأخير هو إيه حسنت من هذا النمط. هي كنا بطبقها أبو حمد غزالي فالمنخذ من الضلالة مجدرس يحسم خلقه الإيماني اللاهوتي والوجود الأنطلوجي عبر إيه؟ أدلة اسمها أدلة العقل أو أدلة الشرع شك فيها كلها كلها شك فيها كلها حتى أدلة الشرع صارت عنده قابلة للشك كلها والنقط شيء غريب يا أخي وأدلة العقل كلها راح كانت فرقة طلعت أوف مصيبة ماذا يفعل في الأخير؟ قال له خلينا أجرب وما اكتفاش بالعبادة إني أتعبد وأمارس عملي عمل كمدرس الألفق والقصور كذا لا مش عملي هو قال لك بدي أجرب جربت كل شيء أنا خلينا نجرب إيه هبسموه هذا تروح وتعلو والتصوف هذا إني وقارب الله عبر إيه عبر منظوم مختلفة عن كل هذه هالأشياء حنشوف وعمل وترك زوجته وترك بناته كان عنده بنات مسكين أربعة ولا خمسة راكين وترك التدريس كان أكبر بالرسور آه أكبر عالم في عصره ترك كل شيء ترك الدنيا وهذا قرار خطير ويعكس لك كم هذا الرجل رجل خطير رحمة الله عليه ليس مثال أنت تناوله باستخفاف أبو حامد الطوسي أخطأ قعد اسمه شيء احترم احترم على الأقل إيه ضعفك وقصورك قرار الصحيح واحترم عظمة الرجل أنت لا تستطيع تتخذ قرار تترك فيلم تجد درس بدرس وجهتكلم عن رحمد غزالي ترك زوجته وترك المدرسه المدرسة النظامية أكبر بمسوره كان و المرتب العالي و التلاميذ محدقون به ترك كل هذا ها كبّت على وجهها في رحلة استمرت زهاء خمس سنوات طوف بها إيش بالمشرق الإسلامي بعيدا عن كل شيء عن السمع وعن عن الهي و الهيمان وكذا شيء يبحث عن حقيقة الرجل عن إنسان عظيم بلا شك على رأسه والعين إيه مفق هذا يأتي كواحد إيه أحمق يقل في الكتيب صنعه قال أبو عائشة صنعه قال و أبو حامد الزنديق، أبو حامد الكافر، في ناس كفرو، في أخطاء في الكأحاء، مش معصوم هو بس مال أنت؟ عشان تلام أبو حامد، أنت ولا حاجة، صعّلوك، صعّلوك لا يسمع لي الأمثالك، ها؟ في أمثال أبي حامد، أبو حامد يتحدث عنه أمثال وإذا قال له أمثال، اللي قال عنه ويه عباس العقاد رح عليه، قال ما عرف الشرق والغرب ولا الغرب، قال مفكرا في قامة أبي حامد الغزالي، العقاد اللي قال سبعين ألف كذاب، قال لك ما في في تاريخ الدنيا مفكر بالعجم هذا. إنسان مش طبيعي الرجل خطير جدا يكس علوق عادي يتناول هذا الجبل ما هذا هذا من قلة المعرفة من قلة الخبرة طبعا ورمضان صحيح من قلة المعاناة لا يعرف الشوق إلا إيه؟ من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها لو عندك قلق إي لهوتي آه وقلق أنطولوج وجودي كان أعرف القيمة إيش تجربة أبي حامد وكان احترمت الشخصية هذه بس ما عندك أنت أنت واحد تبع كتب تبع صفحات تقرأ وتحفظ تقي وبت بترد ببغاء وتفكر نفسك عالم وفيلسوف هذي المشكلة هذي اللي وخربطوا الناس وقطعوا عن الناس المهم نرجع فابو حامد ايه كان تجريبيا منوط من الربح هو قال لك نجرب شيئا مش حاقوم عليه بالعقل انه لا غير صحيح الطريقه الصوفيه غير صحيحه لانه العقل بقول لا ما فيش هيك جرب جرب لا يمكن تحكم على ايه مشروب معين ولكن هذا مشروب مثلا اسمه مثلا ايش مشروب مثلا ايه نسميه مثلا المعكوك شيء الحين لفتوي شو المعكوك ايش اسمه معكوك بتعرفوه ولا انا بعرفه طبعا هذا المعكوك لا, لا لا المعكوك هذا يبدو انه شيء سيء جدا المعكوك من عكا انقول المساله مش لغويه حبيبي مالك لا ولا يستطيع الف ارسطو يبرهن ان المعكوك هذا شيء سيء او شيء حسن ولا مش في قدامها طريقه واحدة عشان نحكم على المعكوك نشربه ولا مش صحيح نشربه حنشوف ايش المعكوك هذا نتعكك فيه وبعدين نشوف ابو حامد جرب هالمعكوك هذا قال لك حاجرب انا كلفه خمس سنوات من حياته بعد خمس سنوات السناره في إيه؟ ساحة النفس طبعا انداح النور الإلهي عرف الرجل قال لك أنا عرفت لا مش علمت عرفت محمد حق الله حق القرآن حق هذا الدين حق جل. عرف الرجل صار خطير جدا شيء مش طبيعي تجربة الله وصلنا يعني كما وصلت العارفين وعبادك الصالحين ها؟ هذا النمط التجريب الرابع اذا الأنماط أربعة العقلاني العاطفي العملي او العملياتي او العملاني بعض بترجموه المهمة المهم والاخير إيه التجريبي شخص إيه التجريبي نأت الان إيش طبعا لكل نمط إيه يوغا خاصه به يوغا إيه توصله ايش الى ادراك الحقيقه إيه المطلقه او إدراك الذات اللي فيها روح الحقيقة المطلقه اول يوغا بسموها يوغا المعرفة المعرفه جنانه مش جنانه جنانه ها يعني ها تكتب جنانه يوجا جنانه يوجا المعرفه جنانه معها المعرفه يوغا ايه المعرفة؟ اليوغا هذه يقال اصلها من ايه؟ من تيوك يعني يصل بي يربط بي نوع من الربط طبعا بين العوالم هذه اللي بتشوف فيها اثنينية وفي الحقيقة تنحلف الأخير بايش؟ إلى وحدها هيك هاي, هاي معنى اليوغا ربط منهج الربط تمارين للربط هذه اه؟ منهج وتمارين وتقوس ايه؟ للربط ربط هذا بهذا ربط ما تحت بما فوق ربط الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر اه جنانا يوغا جنانا إيه؟ يوغا بتاعت إيه؟ المعرفة طيب أحسب أنه وضح لكم الآن أن الجنانا يوغا تناسب من؟ النمط الأول النمط الأول العقلاني الذي يميل وينزع إلى الفكر ماذا؟ التجريدي الفكر إيه؟ التجريدي ابستراكت تجريد يجرد كل شيء لا يميل مع المحسوسات ولذلك الإله مثلا في تصور هؤلاء العقلانيين التجريديين اقرب الى ان يكون شخصيه وإذا ذكرنا شخصيه او شخصا حتى بيرسون او بيرسوناليتي شخصيه او شخصا مباشره هذا يقتضي ماذا التحديد لا يمكن تتحدث عن شخصيه الا بتحديد فالشخصيه تقتضي ايش اشياء وتقتضي نفي اي اشياء لا بد ان يكون لها حدود اذا التجريد لا بالعكس اله ليس اقرب إلى ان يكون اي شخصا او شخصيه بل اقرب إلى ان يكون ماذا روحا كلية مطلقة مش مطلقة من الجسم والصورة والرسم فقط بالعكس حتى المحددات إيش؟ الفكر مطلقة كل ما في الوجود هو تجليات لها تمظهورات لها تخيل كل ما في الوجود العلوي والسفلي كل الحوالب مجرد تجليات لهذه القدر المطلقة إذن الإله لدى هؤلاء ليس إيش؟ إلها شخصا وليس إلها شخصياً أو لو إيه شخصية هكذا هم يميلون هؤلاء بدايتهم أيوة الإخوة تكون إيه مع ماذا كيف تكون طيب هؤلاء عقلانيون كما قلنا آآآ يناسبهم ما شرحنا أيضاً أعتقد مرة أو مرتين آآ فرضية أن النفس طبقتان رئيستان في الحقيقة أربعة طبقات طبعاً آآ النفس السطحية والنفس إيش الأزلية الأعمق يعني الأوسا والنفس السطحية هذه تشكل الشخصية إيش البسيطة السطحية بطبقاتها أيش؟ الثلاث أو الثلاثة يجوز أول طبقة ما هي؟ ذكروني نسيته الجسم البادي كيربر هذا أول طبقات تشكل أنا تبعتك تقول أنا أي أنا؟ إيه؟ الأن التي يتعاطى معها إلى الأن الفكر الغربي والسيكولوجيا الغربية هي الأن السطحية بطبقاتها الثلاث أو الثلاثة الجسم بعد ذلك ماذا؟ الشخصية بمعنى إيه؟ الوعي الكنشس طبعنا الإيغو الإيغو تبعنا. العقل والخدرات والذكريات ومفاهينه وكذا ده اللي حصلنا عبر الحياه كلها الجزء الواعي منا إيه هذا الطبقة الثانية أعمق من الجسم بلا شك طبعا بلا شك الشيء الثالث أعمق من هذا الوعي وهو ما دون الوعي ما تحت الوعي ما وراء الوعي او ما يعرف إيه باللاوعي العقل إيش اللاوعي العقل الباطن الإد الانكنشس هذا أقل هذا صح ومع ارتباطي المرتبط بشكل حيوي مع الوعي طبعاً عبر ماذا سوبريجو ومعروف هذا بحسب الطرح الغربي والطرح الهندوسي قريب جداً جداً من هذا الصمام ما شيء غريب تخيل هذا قبل آلاف السنين يتحدثون عن طبقات إيه لكن هنا بدأ فتح قوسين وسجل ملاحظة علمية منهجية مهمة يا إخوان العرض الذي تسمعونه مني مثلاً وتقرؤونه تقريباً إيه في مختلف الكتب هذا العرض لا نستطيع أن نقول إنه يمثل الهندوسية يعني بطريقة إيه سنكرونية مثلا ولا حتى بطريقه ايه ما معنى هذا سنقول هذا طبعا هذان المصطلحين مصطلحان انا يعني اقتبستهما من فرديناند دي سوسير عالم اللغويات اللي السويسي السويسري العظيم جدا يعتبر مؤسس علم اللغويات الحديث اه تحدثوا عن اللغة انا انت اخترت هذا واقتبست هذا في دراسة ايش الفكر نفسه او الفلسفة او شيء حتى فكرة واحدة عبر تطورها قال لك ممكن إحنا في الدرس يعني طبعًا هو الدرس اللغوي بشكل أساسي لأن هذا مجدانه يمكن أن نستخدم إيه المنهج إيه سينكروني وهو المنهج التواقتي أو التزامني أو الآن أو السكوني كلها ترجمات لنفس الكلمة سينكروني يعني إيه سكوني أو الآن أو تزامني كيف في درس اللغة الآن تصنع أنت إيش مقطعًا تعمل قطاعًا أفقيًا قطاع إيه أفقيًا ودائمًا تدرس الآن المعجم تبعك سكونيًّا يعني الآن ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني كذا كذا هذه الدراسة سكونيًّا ممكن أن تتخذ إيه انت إيش قطاعاً إيه رأسيًّا بحيث تدرس أنت إيش هذه الكلمات وتدرس المعجم تبعك دراسة تعاقبية ديكرونية بسموها ديكرونيك آه. آه. دراسة تعاقبية بحيث أنك تشوف أن هذه الكلمة لا. في البداية كانت تعني كذا بعدين تطورت بطريق المجاز بعلاقة كذا صارت تعني كذا بعدين توسع فيه إلى غير مورده المجازي فصال يعني كذا بعدين مش عارف أضرب عن هذا المعنى واستخدم في شدة دوتر هل بسم الدرسة إيش؟ طبعا يبدو أن الدرسة هذه الدرسة إيش؟ نابضة بالحياة أكثر من الدرسة إيش؟ هذيك هذه كمقطة وهذه الدرسة إيش؟ دراسة متحركة متطورة فأنا, فأنا بقول في العرض هذا صعب أن أقول هذا العرض إيه عرض إيه سينكروني للهندوسية غير صحيح لماذا؟ لا توجد هندوسية واحدة يمكن أن تقبل بكل ما نقوله لكم الأفكار بضربة واحدة، بصفقة واحدة، باو شاليك، ما فيش. هتلاقي من يقول هذا كان لا الأنبي، هذا غير صحيح، مش هناله. هذا عند إيه؟ آه، وناس آخرين، في مدارس أخرى، في مفسرين آخرين، عندهم في الفيديه هذه والأوبن شيدات تفسيرات كثير جدا جدا. زي ما عندنا في القرآن، مدارس في التفسير كل واحد يفسر بطريقة وعنده فرضيات أخرى دد. فصعب فصعب. تقول لي، لا طيب، أنت بتعرض لنا لأيه؟ العرض هذا على أساس إيه تطور لا لم أفعل هذا، بالصحيح. عشان نفعل هذا أصبح الموضوع أصعب بكثير علي وعليكم. هنبدأ مع كل واحد يعني اليوم مثلاً ااا هذه أنا بتحدث عنها سينكرونية خلاص. آه في مرحلة معينة لوين لو ارتقى معناها اه وأليات المناجية. لكن عشان نتكلم عليها بطريقة إيه داي قصة معقدة هذه وكيف بدأت ومن وين أصولها ومين رفضها لهذا في الأول كيف رفضوها؟ وإيش تأثير جينية عليها وإيش تأثير بوذيه وعملية معقدة إيش فايت يصل يقوم بهذا بس بشكل مقتضب جدا يقوم بهذه الدراسة إيه الديكرونية غير ما يسميها يقوم به هو يجيك تطور كذا كذا شيء مفيد ليش بنعمل هذا ليش لماذا أنا نبهت على هذا لأنه في نهاية المطاف كما خل في الدرس السابق الهندوسية ليست إديان واحدا يبدو أنها أديان كثير جدا جدا ليس لها مؤسس واحد ليس لها كتاب واحد ليس لها تعليم واحدة شيء معقد يعني دين واسع جدا جدا جدا, جداً. لكن أي نحن يبدو أننا ننتخب الأشياء الأكثر إيش شهراً ويبدو الأكثر إثارة لمفكر أو فيلسوف أو روحاني غير إيه غير هندوسي آه. سواء مسيحي أو مسلم أو يهودي بخذها وبنحاول إن عرضها ومهمة جدا هذه لكن إنك تفكر هذه إيه عرضا ولذلك الآن مثلا لما يأتينا حمستشرخنا خشنا مثلا ناخد واحد زحلاتي ولا زحلياته وهي نضحك منه مثلا بعض حسب علمنا آه وين هو بعرف شيء أو عشر أشياء لا يعرفها صحيح إيه أهم عرفها على بالضبط كيف حصل هذا؟ هو اللي يعرف المسكين قلص وحتى لو مسلم غير متخصص نفس الشيء بيجي فحانف نفسه بيحكي كلمتين وحين عارفين أصول هذا الشيء وتفريعات والاختلاف فيه والمدارس والأدلة قصة كبيرة عشان يجب أن نتواضع لما نناقش الآخرين وما نفكر حالنا بقراءة 1000 و 2000 و 3000 صفحة أن نعرفنا كل دقائق هذا الدين لا ليس هكذا صحب جدا جدا انت دينك متعين خمسين سنة إذا كنت قارئا ولسه لا تحيط بكل تنوعاته الفكرية ومدرسه كيف أديان الآخرين؟ لذلك أبو رحال بيروني رحمة الله عليه في الكتاب الذي حضرته المرة السابقة تحقيق مال الهند من مقولة مقبوله العقل أو مرضولة قال قال هدفي من هذا الكتاب يعني مقصدي ان أنا عيشة يعني إيه؟ أقف بك على هذا الدين عشان في موقف الحجاج لا يصفر وجهك ولا تخجل بس لا هذا هدف ممتاز ونبيل لكن صعب ما بتحقق فارب وعمية مستحيل من الصفحة مستحيل من أكبر مستحيل. وكان له البداية طبعاً الرجل رحمه الله عليه فنرجع فبالنسبة إيش للجنانة يوقا هذه كما قلنا بداية إيه هذا العقلاني أن يفهم أن نفسه تعني أكثر بكثير مما يظن لما يقوله نفسك شخصيتك أناك أنت تبعتك هذه أكثر بكثير مما تظن أنت الآن كعقلاني بالظنة بتسوي إيش الجسم والوعي واللاوعي صح؟ أو أكثر شيء بتدلها بالي تقول لا وعي في أشياء في العقل الباطن بتشكل شخصيتي وبتملي عليه حتى مواقف وقرارات من غير أنا وين أنا أكون إيه واعيا بها مستيقظ لها فهذا هو الجزء الأعمق من شخصيتي يقولوا لا وين يا بابا مسكين كل هذه الأجزاء الثلاثة تشكل الشخصية السطحية شخصية البسيطة الثالثة جم وحنفهم الحين يقولوا هناك ما هو أعمق كعقلاني هو هقول طب كيف هل تستطعون أن تبرهن وهذا نقول نعم لكن عليك أن تصنع خطوات عليك أن تصنع إيه؟ خطوات أول خطوة الاستماع بسموها أن تحسن الإصغاء إلى الحكماء كما قبيل القليل نعنى دمدمنا على من لم يحسن الإصغاء إلى الحكماء كابي حمد الغزالي لا تستعجب ولا تستحمق هذا الغزالي افهم عرف قدرك عرف قدره حاول تقرأه بحيدة وبتعلم كتلميذ بين يدي أستاذ كبير على قلاله هو أستاذ رغم عنك وعن عن كل الدنيا هذا أستاذ للدنيا هذا الرجل وافقته وخالفتهم كائن كنت من أهل موافق ومخالفة لكن بدك تعتبر أنك أمام أستاذ أنت شيء ده ما بيته المصلحية أنت الآن مثلاً افترض المستشار الألماني العظيم تيودور نولدكي مثلاً هذا أحد كبار مستشغي الألماني الأوائل نولدكي اللي عمل دراسات على القرآن تسعمائة صفحة شيء مخيف الرجل طبعاً طبعا حتى تلميذه مثل جابر وكذا عملوا دراسات خطيره رجل مدرسه بحذاته ونلقى هذا استاذ شيء على بيت لما تناقش وانت تقول مش استاذي بس هو استاذ ولما تناقش وانت سوف تضطر رغم عنك انك تقتعد ايش ما قعد تلميذ امام استاذ لانك انت في الاخير تلميذ مقامك العلمي وعقليتك من ما شاء الله إيه كلها إيه؟ مقام تلميذ لا تؤهلك اكثر من هذا انا مسلم كلام فارغ اي مسلم مش مسلم هذا لهاش علاقه بالقضيه كلها أبسط لك هي امرأة حامل حامل هي حامل أوه. ما الذي تعرفه عن حملها ما الذي تعرفه عن سلوك جنينها وكيف يحيا الحياة الحيوية والحياة العقلية والنفسية بعدها الآن في أبحاث خاطئة ما الذي تعرفه عن برنامج الحياة المعروض بالDNA الوراثي ولا حاجة ممكن يطرح عليها عشرة آلاف سؤال أوه. ولا تعرف أي شيء عن هذا بس أنا حاملة أنت الحاملة كالحمار يحمل أسفار هذه بالضبط حاملة كالحملة ولا عارف حاجة انت هذا طبيب آخر مش حامل ذكر ما عندهش حتى ايش هو الموت اللهبه ما عندهش الرحم كله على بعضه هو المصحيح؟ طبيب هو يعرف عن حملها وعن وضع حملة هذا ما لا تعرف لو عشت حتى ألف سنة هي الحين هيك بطريقة يعرف كل شيء وعنده الحقنا يتكلم اذن يتكلم باسم هذا الحمل وعمل الصحيح وباسم وضع هذا الحمل الصحي ومصيره الآن أه؟ المعرض ايه الخطأ او ايه المستقر. هو حامل تتكلم ايه مش أنا أنا مسلم لانها مسلم ما لا تعرف عن دينك أنت؟ كيف ممكن ترجم هذا الدين لك أنت مسلم؟ ما انت حامل للإسلام، حامل لشيء لا تعرفه هو. صح ولا لا؟ حامل للعنوان أي الحامل لسا افضل منك، حامل للحقيقة أنت حامل للعنوان الدين، إن أنا مسلم ايه ايش هي الحقيقة الدين عندك أنت؟ في وعيك، وفي عقلك، وفي علمك، ما عندك لسه بسيط جداً طفل أنت معلوماتك لا تتعدى إيه؟ معلومات طفل بدأ يدرس الإسلام إيه؟ في سنتين صار عمر تسع سنوات، ما في في افطار كثير حافظين كتاب الله أنت مش حافظ اقل كتاب الله ما هو أحسن منك في حافظين الوضوء الصالح انت مش حافظ 10 رياض الصالحين أفضل منك لسه ما ولا لا يعرف شلون الوضوء 35 طيب مش هذه المسألة فهذا أستاذ في الاخير فتعلم فقل تعلم التواضع تقول لك شيء الاستماع فضيله هذا الاستماع كيف تعلم كيف تتعلم عبر الاستماع للحكماء الكبار واصحاب التجارب ولقطع الطريق عليك ان تتواضع امامهم تاخذ مقعد التلميذ مالك بن نبي رحمة الله عليه. فكروا الفيلسوف ال الكبير إيش قال؟ قال إيش الفرق بينه وبين الياباني؟ هذول يوما حتى بين الأديان بعضهم. والله صحيح. ودينهم الشنتوي. هنعرفكم فيه إن شاء الله بعد حلقة. تشوف شو الش ديان الشنتوي هذه. وطبعا في البوذية تبعتهم خاصة. إيش؟ إحنا أفضل بكثير دين على يعني. لكن ليش هم عملوا الحضارة والنهضة والتحديث والحفشيننا؟ قال مالك بن نبي لخص بكلمة عبقير رجل. قال هم رضوا وتواضعوا وهذه واقعية. أن يأخذوا موقع وموقف تلميذ من أستاذه بما يختص بالتقنيات والحضارة العلمية البادية هذه قال لك إحنا يبدو متأخرين، بخط نظر خلاقنا وتقاليدنا تقليدنا و مش عارف ايه و الشوقون إحنا قدنا هذا الناس متواضعون جداً علينا في هذا الباب بالذات اسمه العلم و التمهجة نكون متواضعين هي تواضع تلميذ قدام الأستاذ قال العربي والمسلم ما يفعل هذا الان بيجي بتأسدس عليهم ماذا؟ والآن هبلت هبلتنا هذه الحكاية ماذا؟ العجاز العلمي ماذا؟ صرنا هربي من التحدي كله باسم النوى؟ سبقوا موجود عندنا القرآن قال النبي قال ابن حزم ذكره في الفصل ابن حزم ابن حزم كتبت سطرين عن كيوز الأرض عمل عليه إثباتات فانتسية إثباتات رياضية ما يلها بلتبعك هذا؟ ماذا؟ هذا النظرية الإمام سيف الدين الآمودي في الإحكام سبق إليها ديوسوسير أنا قلت لك كان عمري 14 أو 15 سنة طلع ذهبل في الأخير قريت صفحتين عن سوسير وقريت كتاب الامدي رحمه الله عليه فكرت و قلت هاي والناس تعجبوا مني مع عبقريه الفرد بتاعه عدنان قالوا هذا دوسوسير سبق الامدي صح مزبوط سبق وقرر جوهر الشيء ها بخمسه اسطر بس دوسوسير اه في 1000 يا حبيبي ألف صفحة مش ممكن دوخان هذا بهذا بتعرف كيف المشابهة أنا بقول تماما مثل مشابهه اي صاروخ ورقي صاروخ الورق هذا بيكون عملوا وبس صاروخ الحقيقي هذا صاروخ وهذا صاروخ وصدقت صدقت حقيقة عندك صاروخ مزبوط؟ هي هذه لدينا حلح صاروخ هم أطلخ صاروخهم وأنا أطلقت صاروخي يا صاروخ ورق يا حبيبي افهم افهم إياك تستخدمك اللغة أنت مسلم و مسلم أمي؟ أنت مسلم بتجربتك وفاهمها وأنا مسلم بتجربته فاهمي وهو مسلم بتجربته وفاهمه والفرق بيننا يبدو حيانا يستطيعونه بمتد يصير كل فرق بيننا صاروخ الورق والصاروخ أيه الحقيقي. إيش رأيك؟ انتبه. قال تقول لي هم رجال ونحن رجال تماماً تماماً تماماً كالفرق بين هذا الرجل وبين أبي حنيفه أو الشافعي وهذا وهم رجال وأنتم رجال صح بلا شك عن أي ما أتحدث أنت أتحدث إنتاً للرجولة وهكذا فعينكم واضحين فهم بعلموك كلك في الجنان هذه يوغا قال لك تتعلم إيه التواضع بالاستماع فتستمع إلى, إيه؟ إلى شيئين أي الحكماء المجربين قاطعية السبل والطرق تصور إلى معرفة الحقيقة أيضاً وإيه الكتب المقدسة الكلمات هذه إيه؟ المقدسة تقراها وتتنعها فيها مليح هذه أول خطوه لك لازم آه قال لك التفكير وهذا بناسبك جدا لأنك أنت عقلاني صح؟ أنت نمط تأملي نمط تفكيري قال هذا بناسبك فكر بعمق طيب استخدم ما عندك انت الآن عندك سكين تقطع الزبد. لعلها بعد قليل تقطع أي الصخر حنجر نشوف لكن بدها شحذ. بدها شحذ. وبدها هنشوف هذه هل ممكن بهذه السكين سكين التفكير انك تقطع؟ عنده عبارة الاندوسة شو قوله؟ يقولوا هذا ما يلزمه ان يقطع عالم الجهل بسيف التمييز ان يقطع عالم الجهل بسيف التمييز كيف؟ في طرق كثيرة من هالطريقة اللي هي اشياء واخطر واذكى والذي عرض لها إيه قبل اسبوعين تقريباً يقول لك طيب ماذا بتفكر أنت تستخدم طرق الظاهر التفكير؟ طيب ألم تفكر يوماً في حقيقة الإضافات حين تقول قلمي وكتابي ومسجدي وشيخي وربي ونبيي وزوجي وابني وفك إلى أخيري وكتابي أيه؟ طيب في كل هذه الإضافات في جامع مشترك أو قاسم مشترك ما هو؟ الغيرية الاثنينيه كتابي غيري انا هذا كتابي صح سواء امتلكه او الفه بس هو غيري او مزدته حرقته ببحترخش انا ما يصيرش هذا غيري صح غيري مزبوط لو طبعته وسخخته ما بصيرش مني إيه؟ نسخ كثير هذا غير انه غيري مسجدي هذا هو غيري ربي رسولي نبيي زوجتي ابني كل الاشياء غيري الاضافه دائما تقتضي اثنينيه شو اثنينيه من اثنين يعني اثنين هذا وهذا فيه الغيرية جميل أو طبعا هذا شيء بدعي يعني هذا الطفل يفهموه الاثنينية هذه في الإضافة آه؟ واضح جدا بل هي حقيقة الإضافة أصلا أنا أقول الاثنينية مش من لوازم الإضافة يبدو أنها هنا حقيقة الإضافة هي. لازم طيب طب إذا كان كذلك طب ما حقيقة الإضافة في نفسي أناي شخصيتي عقلي فكري عقلي بقولي عقلي بفكر عقلي يعقل كيف عقلك يعقل؟ كيف؟ وكيف العقل يعقل نفسه أصلاً؟ وما معنى أناي؟ ما معنى ذاتي؟ ما معنى شخصيتي؟ اضفتها لمن الآن؟ يطرع عليك سؤال خطير جداً جداً اضفتها لمن؟ تقول كيف؟ وكأنك لأول مرة تسمع هذا السؤال المزلزل محير مخيف تقول والله صح أنا نقول كتابي اضفت الكتاب إلي أنا بس أنا بقول شخصيتي أضافت شخصية, شخصية مين طيب إلي أنا بتضيف أناك لأناك وين التغير هنا هقول أنا ما فيش تغير لا في تغير طبعاً كما في كل أشياء في تغير الإضافة ما بتقول إلا بالتغير في تغير حقيقة الإضافة التغير يعني هتقول يعني في عندي أنا أخرى وشخصية أخرى وذات أخرى غير هذه الذات البضيفة إلها بالضبط هذا ما تقول الهندوسية بالضبط أنت لابد تفهم ولأنك أنت عقلاني بدأت تفهم عن طريق التفكير لما تقول أنائي وشخصيتي وذاتي أي معناها أنت تضيف هذه الأشياء إلى شيء آخر هو أنت وين أنهت تباتي هذاك الأنى الحقيقية فالكسترمودية تباتها الحميقة الأوسع موجودة أو تخصك وهي أنت فعلا واللي أضفت إليها هذه الأنى والشخصية والذات هذه السطحية هذه البدن آه والعقل والخبرة والوعي واللاوعي كل هذا الثلاث أشياء هذه أضافت إيش للذات الأخرى أوف. وين لذتها اللي يا شوقا إليها آه يا شوقا بدي أرتاح إليها بدي أحاول أقربها بدي أحاول أشعر فيها بدي أحاول أحقق نفسي بإدراكها طب كيف وين قال لك في آليات ميكانيزمات معينة منها شرحتها لكم بالتفصيل ميكانيزم الإسفين لابد تدق سفينة بين إيش وإيش هذا هو هنا يحصل شق عالم الجهل بسيف التميز فهمتوا الآن بدك تفهمه إيش شق عالم الجهل بسيف التميز تمييز بين الإي الأنوين مفهنا أنا أنا وأنا بين الأنوين بين الشخصيتين بين الذاتين الذات السطحية بطبقاتها الثلاث والذات إيش العميقة الحقيقية في الشامل شامل بسيف التميز بدك إيه؟ تميز بينهما صح كويس كيف؟ قال في حيله أن تقيم من نفسك مقام الشاهد على إيش؟ على الذات السطحية هكذا خد لكم هذا عكس الأمر الذي حكم عليه بالاستحالة مارتن هايدجر الوجود الألماني الملحد قال لا مستحيل مستحيل أن تكون أنت الذي يجلس في المائدة يركب ما يجري في الشارع وأن تكون أنت إيه؟ الرقيب والمراقب في نفس الوقت قال يستحيل لأنك إذا إيه؟ راقبت نفسك وأنت في الشارع من أن النافذة فلم تكون في الشارع ستكون في النافذة فقط صح، هذا فكر مادي تمام، نحن نتحدث عن أشياء مادية في إطارها المادي يعني حتى ميكاني كم ترد عليه هذا بحسب مكاني الكم يمكن أن يوجد الجسم في مكانه في نفس الوقت. حسب هي فزيائي كمان إذا بده هو هيك أي ممكن. لذلك على فكرة نبات على هذا العدد من المرات الآن في دراسة محمقة جداً عن علاقة إيه في الكم بالذات والفزياء المعاصر عموماً آه بماذا بالهندوسية في كتب عن الموضوع وبي الطاوية توزم في الصين شرق الأقصى آه كتب الأندروسات العلماء بعضهم حاز على جائزة نوبل كتب في هذه الموضوعات. وا استغربوا بشكل غير طبيعي لذلك روبرت أوبنهايمر أبو القنبلة الذرية أبو مشروع من كان يحفظ الكثير جدا جدا من أوبنيشاد آه وميلفيدا الفيدر وباللغة السنسكريتية خير نعم طبعا قرأها وعرفها وباللغة السنسكريتية احفظوها فيها فكرة هامية شيء غير طبيعي وكعالم في الزئير رهيب الرجل هذا في الزئير نفسه فتحت له أفكار ايه خيالية صوفية للعالم تأثر في درس ويوم تم اختبار القنبلة الذريه الاولى كاختبار اطلق عباره من ايه من الاوبنهايمر اوبنهايمر قالها يعني وبس سيكريتي قالها كما هي آه. وعارف جزء كبير فعندهم الشيء هذا ف نقوله نقولوا ايش اللهم محمد انه لا في الهندوسيه هنا لا في الجنان يوغا ممكن هذا لا مش مطلوب كمان انك انت تراقب نفسك كايش كطرف ثالث تنظر إليها لنفس السطحيه على أنها الشخص الثالث الثير بيرسون الط... الشخص هو هو هو هو هو هو هو مش هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو عدنان هو هو هو هو هو كذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو وتقيم نفسك شاهدا. الآن يشترط في أداء هذه الشهادة، صور على النفس السطحية، أن تكون بحيدة وبرود وموضوعية كاملة. اتركها تفعل ما تفعل. ما تمليش عليها. أنت مش ما تخلش من نفسك إيه؟ مقام الوعظ عليها أو لها؟ لا لا لا تعارض. ولا تموت فخط راقب أنت. عشان تميز. عشان نحصل عندك التمييز الذاتين. وتدرك أنك ذاتين. انتبهها. إذا بديت دور الوعظ تدخل. حيصير امتزاج برضو كالحليب بالماء ومش هتعرف انها ايش؟ انهما ذاتان حضر في الجهل تبعا احنا بدناش هدفنا اكبر من تصحيح حيسو لوكس بسيط خاطئ او غير سليم مش هادو الهدف هدف انك تصل لدرجة ايه التمييز عشان بداية المعرفة خيال والاتصال بالايه بالكلي ميز اما اذا رأيت انهما اختلطان اختلاط الحليب بالماء فشلت اما اذا رأيت انهما ايش؟ امتزجان امتزاج الزيت بالماء هذا الصح لأنه ليس امتزاج كثافة مختلفة وهذا هو فتقيم نفسك شاهدا لا تتأثر لا تؤدي دور الواعظ ولا دورك أبدا دور الشاهد فقط وتنس بس عين مشاهد شاهد يقول هؤلاء أيضا في مصدرهم المقدسة كالمصباح الذي يضيء غرفة ولا يهتم بما يجري فيها شفتوا كيف؟ ما علاقة ايش بيصير في الغرفه هذه أه؟ واحد بسكر واحد بصلي واحد نايم واحد قاعد ما يهموش المصباح هو لكن هم ان يضيء ايش هذا وظيفته انت الآن اذا فديك الكلام تريد فقط أن تضيء ايش ساحه إيه؟ النفس السطحيه وتشهد عليها بس كهذا إيه؟ المصباح لا أكثر ولا أقل مطلوب منك هذا إذا استمر... استمريت أو استمررت في هذا ونجحت ستصل الى درجه قبل قيل وصفناها وتدرك فيها تميز الذاتين تماماً. تميز الزيت إيش من الماء. وصولك إلى هذه الذات العميقة الحقيقية خلاص هذا هو المطلوب. لماذا؟ لان طبيعة هذه الذات الحقيقية طبيعة لا نهائية في وجودها، في علمها، في سعادتها واستقرارها لا نهائية. بتكون حصلت ماذا؟ الموكتي. شو الموكتي؟ التحرر. تحرر كامل. غير مو... غير موضوع النيرفانا انتبه يمكن بعض الناس يقول لك آه هل ترجم ايه؟ لا النيرفانة لا لا النيرفانة شيء ثاني الفناء هذيك موضوع ثاني هنعرضه يمكن ايه في المرة الجاي ان شاء الله اه وح... وعن... ولدها حدثها عن البوذية هتكلم عن النيرفانا النيرفانا شيء مختلف المكتي هو هذا انتبه مكتي هو هذا التحرر من النهايات من المحدوديات بالوصول للذات الذات ايش؟ الاعمق اه الصحيحة واضح؟ اه ولذ آه. سننتقل ننتقل الآن إلى يوجة أخرى غير هذه اليوجة التي تناسب إيه طائفة قليلة من الناس يعني هل هذه يوجة العقلية يوجة المعرفة هذه تناسب القفاعة الأعظم من الناس بالعكس معظم الناس على إطلاق كما لاحظ أبو رحال بيروني آه لدى تعليله للفرق الكبير بين تدين العوام وتدين إيش الخواص قال العوام إيه معنى بسيط جدا يميلوا إلى ماذا إلى الشخصنا وشخصون أليهاتهم وعبوداتهم وكذا العقلاء من الناس ومن الخواص منهم ينزعون لماذا؟ ماذا؟ إلى العقلنا والتجريد آه. لذلك هؤلاء خواص دائما نأتي الآن لطريق لا؟ هي الطريق الأوسع أوسع اليوغوات ولها إيش انتشار وشيوع كبير بين معظم طبقات الناس وهي يوغا ماذا؟ المحبة بهكتي. بهكتي يوغا البهاكتي يوغا يوغا المحبة يوغا إيه؟ المحبة طبعا هذه طريق ايه؟ أو منهج؟ أو تدريبات تناسب من؟ أحسن العاطفين مش العقلانيين طب العاطف يعني مهمة مش مهمة حياتنا عموماً هم وكذا يعني باستثناء هذيك نقولها الط طايف اللي عنده إيمانه مختلف حياة معظم الناس على الإطلاق تحكمها وتسيرها العواطف أكتر بكثير مما إيه مما يفعل العقل بكثير وكما قال بليز بسكال دائماً فأنه القلب أسبابه التي لا يعرفه العقل بشكل هاي بهذا. كان قلب عنده منطق خاص مختلف تماماً. ما تحاولش إيه؟ تلعقل إيه دائماً. مسير أو سير إيه القلب؟ يعني عنده منطق مختلف تماماً. هو منطق لا منطق منطق لا عقل. معروف. لذلك يقال حتى في ال ال العامة عند العرب ود غيرهم الحب ايه لا يعرف العقل أو الحب مجنون. مظبوط النبي قال حبك شيء يعمي ويصم الحب أعمى أصم وهم كمان هو مجنون. فعل ويرتكف صاحبه حمقات. عنده أسبابه. <ههه في> أسبابه غير المعقولة غير عقلية. طب من بين ايه العواطف عموما يتصدر الحب كعاطفه ماذا؟ رئيسه صح حب عاطفة رئيسة وعظيمه جدا جدا جدا ولما نتكلم عن عواطف احنا سبحان الله اول ما يتبادل علينا ماذا عاطفه ماذا؟ الحب انا شخصيا أنا عدنا افهم حتى عاطفه الكره على انه حب محبط هكذا لو بدي حلل الكره صعب ان الله خلق الانسان وخلق فيه ايه غريزه اسمها الكره هكذا وجوديه هيك لا كرب مشاعر عدمية مشاعر سالبة ومسدوبة بمعنى إيش؟ أنا لك يعني هذا الشخص تلاقيه حين يطغي تيران كبير يقتل الشعوب ويلتهم إيه؟ يعني خيراتها ويمتص دماء ولحم كما قالوا هوميروس يروس آه الشعوب هذا الرجل حين تبحث تجد أنه حين كان صغيرا أراد الحب ولم يعطه لم يجد أبا أبا إيه يعطيه هذا الحب لم يجد أم تتفرغ له أم مشغولة بأعماله ووظائفها وشهاداتها ومش عارف إيه وعبس كي وعندو بالله خمير لا يشعر تركه المجتمع ورذل م إيه الحياة فهناش أشياء وربما أي حتى أي موليا بأب ظالم يضرب دائماً على الطالع وعلى النازل ضرب وشخط ونخط وكرة شديد جداً مسكران وبعيد وكذا ورا ومقصر في كل شيء فخلاص هذا مسكين طلب الحب لم يعطه فانقلب إيش انقلب إلى كرة اذا هذا مش كره فضري فطري وكره غرزي كره اختياري لا لا لا هو حب أريد فلم يعطى ولم صحيح فانقلب أو اعطى الحب بعض الناس ايه يريد يؤانس الناس ويعطي كذا كذا ولكن لانه مشوه عنده حدبه عنده جحوظ في عيني لم يحب ما لاقيش اصدقاء ايه يحبوه حتى ايه وعلى فكره هذا ثابت الآن في الاحصائيات وعلم النفس للاسف يعني قال لك ايه من أكثر الصفات اللي بتخلي الانسان محبوبا في راسه قال لك الحسن ايه الجسماني هذا، القسام والمسام هذا، خل الإنسان، فإذا إنسان الله أعطاه إيه قداً جميلاً وشكل حثناً مع أخلاق طيبة مع غنى مع رحمة بالناس، أيه حب جداً جداً هذا، ورمى صحيح، ها؟ لكن لو إنسان الله لم يعطيه هذا، ها؟ واعطى أخلاقاً كذا حظ في أن يكون محبوباً أقل مسكين، عجيب، معنون أخلاق طيبة أقل، موجود هي كيكة البشر طبيعتهم، ها؟ يعيشونه، هذا حب المسكين إيه يعطي الحب ولم إيه لم يقبل منه، ها؟ حب الناس لكي يحبه وما احبوش وظل اموده في الاخير ممكن ايه ينقلب ناقم من ايش على الدنيا مثل بالضبط هذه هل المعجزه بشكل رائع وفني فكتور اوغو اه؟ في كتاب العظيم احدب نوتردام فعلا الاحدب هذا المسكين احده صح احده وكذا ولكن بشر هذا وعنده عواطف وحب هذيك لأنه أحب هذه الغجريه وتلك الغجريه عوقب عقابا شديدا وقتل في الاخير القوا به من اي من من فوق السطح البرجسه للكنيسه لماذا ما هو دهش حقنا قال لك هذا؟ ليه يا أخي مسخ هذا مسخ يا أخي إنسان هذا وبالذات هذا المسخ حين أحب أثبت أنه إنسان بصراحة هذا المسخ حين أحب أثبت لنا برهن أنه إنسان أنا بقولها الإنسان مش أنه إيه منتصف القامة ولا عنده عنتين ولا لا لا لا طبعا ما قدش عارف الإنسان أنه الكائن الذي يحب خطر حتى الحيوانات بتحب قبل أيام خطر لي ولأول مرة يعني تينه تعريف الإنسان أعتقد أنه تعريف إن شاء الله الأكثر صحة مم كل تعريف يربي الانسان كانن ننقضه صدقني اي تعريف تريد يعني تقول لي الانسان حيوان اجتماعي قال ارسطو حتلاقي بعض البشر عاشوا ايه متابدين وحوشا عاشوا ولكن بشر في الأخير وفعلا وعنده طبيعه بشريه لا مش هذا هو الانسان لا الانسان كائن مفكر ناطق لا تستطيع ان تقول لي ايه انه لا تفكر بنحو ما من التفكير تفكر الى درجه معينه تفكر الفرق بينها وبينها, وبينها إيه؟ في الدرجه لا في النوع بتفكر هي وبدايه من تجاربها يعني الكلام اللي بيسكيل غرزيًا مش صحيح في أشياء بتصير لها واقعياً وهذه تجارب علم نفس رك الحيوان هذه كثيرة جداً جداً هذا أصبح معروف يعني ولا صحيح بس الذي لا يفسر كيف تورث نتائج إيش التجربة للعجال الأخرى هذا اللي عاجز العلماء لحد الآن ما عندهم جواب كيف كيف برمج هذه النتيجة المكتسبة في الجنين عندها؟ يعني الفئران هذه تجربة مشهورة جداً جداً هذه ماكدوويل وغير ماكدوويل جابوا الفئران هذه وهنا في إيش يعني منبع إلى السرور يعني أكل أو كذا إلى أخيري. وبعدين كل ما ذهبت اليه تاخذ ايه لسعه كهربائيه مره مرتين ثلاثين العين بطلت تروح خلاص آه. صارت تاخذ السبيل اخرى اطول لكن كيف تصل برضو الطعام مثلا تعلمت هذا ما ادروش تفكير غرزي تعلمت الشيء هذا العجيب الاجيال الاخرى عاد من ابنائها تخيل كانت تاخذ الطريق الاطول مباشره لا تاخذ هذا يجنن العلماء كيف هذا مش غرزي ومش انكلي ها مش بطريقه وراثيه تم هذا لانه لكن كيف تم برمجته وراثيًا وهذا فعلًا برمجه وراثي معنا كيف تم ذلك؟ فصعد تستطيع الحيوان أنه لا يفكر وأنه غريزة هذا تبسيط مخل جدا جدا جدا حيوانات تفكر وتكتسب أفكارًا جديدة ومناهج ولكن إلى درجة معينة لأنه حتى تعقيد أجهزته لل محدود بالنسبة للإنسان محدود جدًا آه. يعني عدد الوصلات مثلاً وندرونات في دماغ القرد وين يا بابا بالنسبة للإنسان لا شيء والقرد نفسه الشمبانزي ولا شيء إنسان معقد جدا جدا هو وخلاياه ووصلاته كذا بمئات مئات البلايين بحسب ايه اي بروفيسور الانو الشهره تلبيد بافلوف المهم فنرجع فأنا بقول لا مش حكايه إن الانسان كائن مفكر بس لا لا حتى يحاول تفكر يعني عنده جزء انساني مش هذا الانسان يقول لك الانسان كائن ضاحك اي الحيوانات تضحك ايه بطريقه معين الان هذا اصبح ايه معروف في علم غرائز الحيوان قال كان هو الوحيد اللي بيضحك مش صح آه. الإنسان هو المش عارف المنتصف المش عارف اللي المنتصف عارف المنتصب القامه اللي مش عارف العاري انا بقولك هذا محض وصف لا يعطي الماهيه الحقيقيه وبعدين ايش لو كنا على الاربه يعني هنفقد كل خصائصنا آه؟ لو كنا عندنا شعر في ناس عندهم شعر على فكره في ولد عنده خطأ وراثي كالغوريلا اذا ظل انسان هذا هو تلاقيه رخيق القلب ومن احلى ما يكون مش هذه ماهيتي انا اني باجي على رجلين طب بنيان على ظهري في الليل ما على رجليه فقدت انسانيتي بتكعور في السيد عطوني في في في اطار العجله العجله تبعت سيارت هذه اه بحطوه غير بتطلع هيك متكعور بعد 10 سنين والله عذ بالله اخذت نسيدك مش هذا بدي مهيتي أنا الماهيه حيوان اقتصادي هذا آدم سميث حيوان اقتصادي قال آدم سميث في القرن ال20 حيوان مستهلك كونزومر هذا اه اه حيوان مستهلك يا استاذ كلام فارغ هذا حيوان تلفزيوني كلام افرغ منه اه حيوان صانع هو سابيز لا القر يصنع ويصنع عجزة ويصنع فيها الدود ويشيء غريب أه، مش طبعاً ورحمة كلها تصنع بطريقة معينة آه. وبتتعلم كمان صناعة جديدة يصبح دودة جداً أنا وجدت أحسن تعريف الإنسان لا، لا، العارف حتى الملكي تعريف الله، انتبه لا، لا، لا، رحمة بتحب بشكل جنون يا زلم، ما لك انت؟ رحمة تحب أولادها وأزواجها وزوجاتها بشكل عام، من أجلها وشوف الافلام الوثائقيه بالالاف اللبو او غير كذا كيف تتعرض لها ايش انثى الغزال وانت مش عارف بشهد التعريب ما فيش حيث يتتبه له وهو هذا الخاصية الحقيقية على فكرة الخاصية الحقيقية حتى أنت تطرح السؤال وإن كنت نافياً بس طرحته من غصب واشتغلت فيه وكسرت راسك فيه فيه ولا فيششي وحنرد عليه وعبرهين هنا وهبلت نفسك يعني واحد زي هذا الحين ريتشارد دوكنز هذا من قاعت الملحد عالم الآن عايش على وجه الأرض لي فيش حياته كلها عشان يثبت مقود الإلحاد هذه وأنه الله غير موجود وما فيش شي كذا كذا وحنثبت لكم اللي بيسموه حكمة مش حكمة هو انتخاب طبيعي نشا سلكشن وده ده ده, ده ده قصص وكتب وصانع الصاعات الأعمى. ها؟ والآن ايه حيلة الله أو وهم الله آخر كتاب له وأفلام وثائقية من ست و سبع حلقات عن إله الفجوات قادوا بقابس يقول لك إله الفجوات إله الثغورات يعني قادوا بقابس قصة طيب. وليه انت مشغول للدرجة هذه لأنه إنسان لو أنه شاطر اهتم بعلماتك. وبعلم الوراثة والجين سميته الجين العبقري تبع كذا ها, ها بالجين العبقري هذا الف على الكتاب قبل حوالي 15 سنة وفكك منه هم الأديان ما يقدرش لأنه إنسان صح ولا لا في شي فايده فالانسان هو هذا المتسائل عن بيطرح سؤال دائما بنغصب او ما يقدرش رب منه مسكين ما يقدرش لأنه حقيقته ها لا الجين ما بنعرفهم عليه وما نعرف طبيعتهم وبلا شك انا بقول لك يعني هم ايه قريبون جدا جدا منا أقرب النشئات الأخرى للإنسان هم الجن، لكن هذه الأشياء عندنا فلسفاتهم آ، ولا دراساتهم، ولا ولا نعرف ما عناش، لو عندنا نقدر نحكم عليهم. نتحدث عن أنفسنا الآن، هم الأقرب هنا أكيد، لكن الله أعلم. فنرجع، فبالنسبة إيش للليوغا المحبة هذه آ، آ البهكتي يوغا أيها الإخوة، هذه لأكثر طبقات الناس، لأكبر حرف بين الناس، عاطفة الحب عاط عاطفة إيه متسيدة وإيه متقدمة بلا شك. آه طيب بس في مشكلة الآن وطبعا كان يمكن في اللي اللي اللي التراث ال شو اسمه هذا الهندوسي آه في عندهم شاعر شاعر في القرن السادس عشر الميلادي آه اسمه تول سيدس تول سيدس هذا يعتبر إيه من أكبر الناظمين باسم إيش باسم المحبة الإلهية يعني بهكتي كان هذا يوجا وبهكتي وبهذا إيه ضرب إيم إيه من اليوجا إيش جوستوا هذا كان متعلقاً في بداية حياته الزوجية بزوجته بشكل جنوني، لا يطيق إيه؟ عنها صبراً يعني، ولا لها فراقاً، لا في ليل لا في نهار، عاشق ولهام بزوجته، واتفق ذات يوم أنها سأذنت منه وذهبت صباح لزيارة أهلها في قرية مجاورة، لكن لم ينتصف النهار حتى فوجئت به إيش على رأسها، فصاحت به: يا إلهي كم أنت متعلق بي لو تعلقت بعض هذا التعلق بالله لو وصلت إليه في لحظة واحدة فكانت هذه الكلمه منها نوع من الإيقاظ والتنبيه كأنها يعني أيقظته من سباته العاطفي لهذا تلسيدس فوقف لحظة مع نفسه وقال صحيح وسأفعل وبدأ المرحلة رجل بدأ يبحث عن الله عن طريق المحبة ووصل واغناه تعلقه بالله عن كل شيء بما في ذلك هي زوجته خلاص انتهى ما في يقال عنه في الأدبة الإسلامية عن زليخة آه زليخة كان منها ما كان في كتاب الله زوجل آه ويبدو أن هذه السيد على فكرة القرآن أقام لها عذرا يعني السيد يبدو أنها متينة أخلاقية نحن عندها مبادئ عندها أخلاق وعندها قيم وفي الأخير هي كانت تستطيع أن تكذب إيش الشهادة وأن كذا والس سيقسم عليها يعني هالتعرفت هذه مرات وزير لكنها قاتله وما ابرئ نفسي ان النفس الا ما رحم ربي يبدو انها كانت بوحده ايضا تعرف الله مش مشرك مثلها يمكن واحدة عن طريق يوسف ما بتعرف الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم اه ف, ف لكن اي عذرها هذه السيدة اي انها ايش ابتليت بأجمل خلق الله اي من تصبر عن هذا من تصبر اي أبوه تعلقه به كان تعلقاً غير عادي غير تعلق نبي عادي بابني يعني عمي عليه من الحزن على يوسف ولما فقد بن يمين أخاه الأصغر منه وكان جميلاً بالعكس ما زاد فقد بن يمين على أن زاد من حزني على يوسف قال وأسف على يوسف ما قالش على بن يمين على يوسف فقلت دعني فهذا كله قبر مالكي إن الشجاء يبعث الشجاء فدعني فهذا كله قبر مالكي كان متعلق بيوسف على يوسف الحسن مش حسن الوجه فقط وقمريته لا حسن الوجه هو إيه والأخلاق والسلوك والروح جمال الروح كان عند يوسف أكيد لما ربنا يعطي بشرة مثل هذا الجمال يعطيه جمالا في روحه شيء مش طبيعي أكيد غير موصوف يعني هذا هو فيحب يحبه يحبه, يحبه كل مرة بلا شك طيب فيقال عاد بعد أن عرفت الله زليخة عن طريق يوسف ذكر هذا الغزال مثلا وغيره عرفت الله حقا تزوجها يوسف أصلا ما تقول شيء وما تزوجها قطفير هذا فتزوجها فكان احيانا يعني يرغب فيها فتعتذر منه فيقول لها يا زري خائنا الأيام الخوالي ويا أنت كنت مجنونة نقوله قبل أن أعرفه الله أكبر قبل أن أعرفه لكن بعد أن عرفت الله ما في يوسف إيش ووجه حسن إيش والدنيا إيش وآخرة إيش انتها خلاص أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصدف قلبا خاليا فتمكنا لم تعرف هو الله لكنها عرفتها والله وحب الله بلا يوسف بلا غيره أنت تقولوا قبل أنا أعرفه فعلاً بلا شك كأشياء طبيعي أنا شبهت أنا مرة في خطبة إيه لماذا إخواني بذرة حديد طبعاً في النهاية المطاف ذرات أنا أنا صادبت نفسي أيضاً هيك هلاً. وجدت نفسي فعلاً ذرة ذرة وأقل من ذرة أكيد على الأقل إيه ببببقياس بم... بم... بم... مادي كمان تحدث حتى بمعنى روحي في مقياس في هذا الكون السحيق المخيف كون الأسترونوميا والكزمج الحديثه أقل من ذرة الأرض هي أقل من ذرة فايش أنا وإيش أنت أقل فشعرت بشعور مخيف طبعا من الضياع للحظه لاقل من لحظه مثل شعور شعر به بي بسكال بسكال وهو في نظري شعور غير مبرر لدى إيش عارف بالله أو مؤمن حتى بالله وبس كان مؤمن بطريقته مسيحية غير مبرر كان يقول تروعني وتخيفني وتخيف وتفزعني قال تلك العتمة والظلام والبرود الأجلي الذي يلف هذا الكون كان متخيل الكون والكون الكون اللي تخيله بيز بسكيل أنا متأكد أصغر من كونه هذا بلايين المرات أنيشتاين نفسه أنيشتاين ما تعتوه 1955 كان يعتقد أنيشتاين أنه إيه؟ أن الكون يعني القدر تبعه 2 مليار سنة ضوئية كلام فات <تصفيق> شو 2 مليار 13 بليون سنة ضوئية ونص تخيل آه ما كان فكيف بيز بسكيل عاد قبل ثلاثمائة سنة ما كان ما عرف عن الكون ومحذلك كان إياه يروعه وفزع ويخيفه هذا الظلام والعتم والبرد المود الشديد اللي بتلبث هذا الكون وصحيح هذا فلكي هو كذلك عتم مرهيبة جدا ما فيه مع إنه في عندك أنت نجوم ومجرات وفي عندك مستعرات السوبر هذه ضو واحد فيها قال لك بليون شمس بليون بليون شمس ومع ذلك الكون حولها مظلم شديد بارد إيش السبب غير موضوع إنه فيش غبار ماء وكذا وغلاف جوي ساحة الكون ساء رهيبة الفضاء الكوني هذا تصبح المجرات هذه كون مجرة فيها ايه 400 بليون نجم تصبح مثل حبه رمل في الكون قال لك يا اخي شيء مخيف لا اله الا الله شيء بجنن هذا الكون فتفكر في حالك انت مين انا مين أنا؟ مين انت مين احنا مين الارض مين كده لحدنا سبحان الله في لحظه اقل من لحظه وانا ماشي هيك واطراني الشعور مخيف بالضيه والضياع اني إيه ما؟ قلت لا وخطبت ربي يا رب بيقول لك انا ذره نعم لكن انا ذره لها دور ذره لها مدار فيها اوربت بتلف فيها هذا مدار حبك وتوحيدك بشرعك وبأمرك أنا ذرة لها مكان إذن خلص فلأكون ذرة لكن عندي مكانتي صراحة هندسيا وحيزيا عدم لكن روحيا تصبح أنت أكبر من الكون كله صح الإمام عليش قال ينسبري وتحسب أنك جرم صغير وفيك أنطوى العالم لسر ونفخت فيه من الروحي آه محمد إقبال يجي يقول كمان محمد إقبال على الفكرة هذا كان يسميها فلسفة التوكيد الذات هذه وكل فلسفة إقبال كلها فلسفة التوكيد الذ بسموها الذاتية ذاتية إقبال فلسفة بعض الناس ما يفهمها ويعيش جوز جوز أم منها من غير حتى ما أقرأ إقبال بدي يفهم كيف إقبال كان يفكر في الله عليه طبعا فيعرب بالله فيلسوف شاعر عارب بالله وحبيق جدا جدا جدا تتكلم في أشعار معينة ممكن تلف أنت خمسمية كتاب في الشريعة وفي الكتب ولا تصل لواحد ألف منه قصده الشعر تؤكد ان الزلم هذا قطع ما لاين بدك انت بديون سايحا تقطعه قصده الشعر انت مش فاهم حاجه طلعت لما انت انت ايه مجرد كسيد انت انت سديه تي في دي مسجل اشياء هو لا روح حية وعي حقيقي وعي نابض متطور يا جماعة هذا هو فكان يقول اه يقول ايش يقول على المؤمن والمؤمن حاره الاكوان فيه المنافق والكافر والملحد هذا الضايع اه له الكون تيه أما المؤمن فحاره الأكوان فيه قال كلها بضع فيه. فيك طبعا بضع فيك هل عرش الرحمن واعن بالرحمن؟ وعي الإنسان العارب بالرحمن؟ بما أنه مسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه بدنا نطرح السؤال هذا ليش إحنا بالذات؟ ليش الخصيصه اللي عندنا عشان يسخر إنا كل شيء في الكون؟ ليش؟ لأنه عندنا ما ليس عند الكون كلي هو هذا كوننا قاعدين جا... وبنتسأل، نطرح هاي الأسئلة، وبنعيش هذه المواجيد والمهاني باستمرار يا جماعة، باستمرار نعيشها، من شرط عشوى باستمرار هذي تعيشها باستمرار بتقدر إيش؟ أنت فكنت ذا، أول ما تيجي هذا الطريق ما بتقدر تتراجع، خلاص. مش هي لذة فقط، ومش نوع من الاستحواذ يصل عليك، استحواذ مرضي أو كذا لا لا لا، شيء أكبر من هيك، وألذ من هيك، وأجمل من هيك، وأخطر من هيك. شيء ما خلاص أنت، فانا شبهته مره ايش بذره هكذا صح، بذرة. الآن ذرة حديد. أمام مغناطيس بحجم هذا مثلا هي المصحف الشريف ما بيصير لها؟ مستحيل مباشرةً تجذب فكيف لو كان هذا الجاذب الأعظم هو رب العالمين لا إله إلا هو مغناطيس الخلوب هو الله انتهى أنت ستذهب إليه بسرعة البرق وستعمى وتصم وتجهل كل ما عدا غلاص وهذا الذي يصبح كان العارفين مراتي حرام تحصل لهم الجذبة ويبدأ يتكلم باللسان إلهية ويقول لك أنا وأنا وأنا سبحان، سبحانه هم ليس جاهزون أنه مسكين يفنى الكون عنده مسكين هو يفنى كل شيء وضرب لها أحد العلماء الأفاضي مثال جيدا ممكن يوضح لنا هذا أه؟ وأنا اخترسته مرة منه في الخطبة ماذا هو؟ في حضرة ملك عظيم ملك عظيم في علمه معرفته عظيم في سلطانه وملكه عظيم حتى في سطوته وجبروته في عطائه ومنعه ملك مخيف مسلط ملك رهيب أه؟ يحكم ثل او حتى ايه ربما ايه المعمور في زماني لو افترضنا وجود هذا الملك طيب هو بعدين أنت دعيت إلى حضرة هذا الملك دخل على الحضرة هذا الحضرة فيها إيش عاد ناس لهم قامات ولهم مقامات هذا عالم اكبر عالم في عصري هذا أكبر فيلسوف هذا اكبر ملياردير هذا اكبر خطيب مفوه هذا اكبر شاعر منمخ مزخرف منافق مداهن هذا اكبر هذا أد... كويس وهذا أقوى رجل وهذا أطول رجل وهذا أقصر رجل حي... جايبه عمل فيه مهرجان لكن في حضره مين؟ الملك اللي وصفناه حين ت... تدخل انت الآن بالله هل يمكن أن تلحظ أصلاً مقام هذا العالم؟ ولا كان موجود موضوع عشوف أنك انت عملته باحتقار انت مش عملته باحتقار انت لم تعامله أصلاً انت لم تراه انت مأخوذ عنه بمين؟ بجلال الملك صاحب العرش هذا والكرسي مين هذا؟ ولا شايف حدا انت وبعدين واحد فيهم يتكلم انت مستامعوا انت كل تنبق مع مين؟ مع الملك كيف بتطلع كيف كذا كيف بتفاعل راضي غضبان كذا إيش كذا هذول لا تقل لهم وزنا مع أنه في حضره غير الملك انت هذا أكبر عالم بتروح وبتجيب التسجيل وبتسجله تبدأ تكتب وتخطل صور وصوره معاك آه هو أوتوغرام ووقع إلنا وكذا بس في حضرة ماك كل شيء يعني مسح كل شيء صح ولا وهذا أي مقامات بشرية كيف إذا يقول الأمر برب العالمين لا لا إلا هو كل شيء بضيع وأنا بقول لك كل شيء بضيع كل شيء أنا مش قادر أس أن واحد فاهم الدين ومتروح مليح يبالغ ويغالي في مقام الأمة الإمام علي آه والإمام الجليلاني وكذا لا أفهم هذا هذا مش فهم حاجة أنا بقولك هذا هذا ما عرف الله ما عرف الله ما عرف الله لأ لو عرف الله حيغيب عن كل هذه الأشياء خلاص الإمام علي هو علي في ذاته عليه السلام الإمام الجليلاني رضوان الله عليه هو الإمام الجليل في ذاته الحين الحديث عن الله والعلاقة بالله كل هذا يفنى ولا ترى أصلاً ولا له أي شيء بصير. مش هنقول إياه خلص ليس له أي شيء أنتا خلاص لا ترى أنت. هو هذا إيه وحتى الرسول وحتى الرسول حتى الرسول أنت إيه إمعنا الرسول. رسول هذا الدليل دليلك إلى الله تبارك وتعالى. تجربتك مع الله إلى أنت دخلت في الحضرة وبدأت إيه تحي وتجلى لك بعض الجلال إلهي. هذا محي أمام كل شيء بس مش بتم محي رسالة الرسول وعظمته. يبقى رسولاً، يبقى نبياً، هذا صحيح، يبقى دليلاً إن الله، ولما ترجع عند نفسك مع الرسول بتطلع تهي ذرة في محيط وحدة ترمل من رمال الشاطئ بزئ الرسول، صح ولا لا؟ بس إذا صار القياس مع الله انتهينا، الرسول، بق... أنا بقولك، آه، في اللحظة هذيك بالنسبة أنت لواعك أنت تتساوى المقامات، لأنه كله بصير صفر، إيش كله بصير صفر بزئ الله، انتهى ما فيه. أما المبالغة، ونفخ الرسول، نفخ الأولياء عشان يصيروا تسعة عشر هذا كلام فرق. <تصفيق> مش صحيح، الألفان الصحيح يكذب هذا مش صحيح، وأنا قلتله مرة هذيك، وأجوع نفهم هذا جيداً، الرسول أي السلام، رسول محمد، ها؟ دلني على الله بالله، ما الذي أرسله؟ شوف هو الذي أرسل، هو الذي بعث الله اللي عمل هذا، هو انتخبه، وكان يقدر ينتخب غيره، ويقيم باليوم بديل منه، صح ولا مصر. هادي هادي. ما هو صح؟ آت آت، ماذا أي مسلمان؟ وأقام إخوة له. من جنسه في النبوة والرسلات عادي وحكم عليه بالفناء العام وكما قال عيسى أه؟ وبالمحنة العامة عكى بشر مات له ناس وحي ناس وانتصر وانهزم وبكى وعزن وخمره واتعب مرات أه؟ حتى إذا استيئت الرسل وظنوا أنهم كوالمصدعي حتى يقول الرسول ولا متى نصر الله شيء عشان واجه إنه هذا بشر محكوم ولا مصدعي وكان يصدع أه؟ ومات محموما إلى أخري إنه بشر الرسول عليه السلام اهداني أه؟ إلى الله وداك وهذا مزيت عاد أزيدت إنه هذا الرجل كان سببا في هداية الآن مليار ونص مسلم الآن يعيشون شيء عجيب من منع عن هذا ولا واحد كلام فارغ إرموا كل الأولياء وكل الأنبياء كلهم يروحون ذي عند أب محمد ولا واحد بس أنا إيه المقياس اللي بيني حين بين بشر بين هدا بين الرؤوس ضخمة بشرية انتبه مش الكلام عن الله انتبه ما في كلام إياك والعياز بالله أين هذا من هذا آ جميل جميل والرسول نفسه هذا صح هداي بالله إلى الله بكلمات الله بس ما خلق لي سمع الرسول هذا، ولا خلق لي بصر، ما عمريش كلام هذا، ها؟ إحنا وأنت و... أنت الحين أنت بتسمع انت بتعرف هذا الشيء ان شاء, إن شاء الله سواعي بخطو جماعة بإذن الله، أنت أنت بتسمعني الآن، تعرف كيف بتسمعني؟ ولا أنا كده بسمع بسمع نفسي، شيء ليه معجزة وخيفة، شيء لا يصدق، في عندك ثلاث عظيمات في الأذن ها، أصغر عضيمات في الجسم كلياً، تعرف كم مرة بيتزن في الثانية عشان تسمع انت عشان تقدر تسمعني؟ في الثانية تقول واحد كم مرة بكون اهتزن؟ لما قلت انا واحد كم مرة اهتزن عندي وعندك عشان تسمع كلمه واحد عشرين ألف مرة في الثانية طبعا عشرين ألف مرة في الثانية عشان تقدر تسمع جاء لكم السمعة, والأو... آه. السمعة والأبصار الله قال لك انا اللي لك هذا افهم روح ادرس ما هو السمعات عشان تفهم لما يمتنع يقول لك انا اللي خليتك سميعا انا مش محمد ومش عالي ومش الجلاني ومش مشجيش ومش سيد الفلاس ودعلان أنا أنا وأنا اللي أدعوك إلي وأنا اللي فتح لك الأبواب وأنا اللي بدنا في كل آن وأين إيش الأغفلك عني وين رايح تطلب تطلب مين أنت وبتوسط وصايت أنا ما أمرت بها ولا طلبتك بتوصيتها في كتابي ولا مستحيل ولا قلت لك هذول بينه وبينك من أين أتيت بهذا ليه؟ كل جهود هذا كفر نعمة هذا يا جماعة وغفل عن الله وهروب المرة هذه كانت ذكر السببين نسيت السبب الثاني عارف شو هو كسال انيرشة قصور ذاتي كسال كفر بالنفس كفر بالنفس كيف كفر بالنفس مش قادر أنا مش قادر شايف حالي مش قادر إني أتقارب وأقارب الله عز وجل حقيقة وأقترب منه آه هذا الوقت أقترب منه حقيقة دائما وأفكر في جلاله وأذوق في هذا التفكير وسحقنا هذا التفكير في يوم ونهاري يا ويأخذ علي كل حواس الداخلية والخارجية مش قادر مش قادر فأحسن إيش عمل أتحايل على هذا الشعور الخائب اليائس بماذا بتعظيم الناس اللي وصلوا وقارب الله وعندهم مكان الله اسمه الأولياء والأم والعلماء والصلاح وأروح أنا إيه إيه أنا شبه أتعبد إليهم لهم السفلى زى وأنظروا لهم نظوره وأقرب القرابين وأبحث ذبايحه وأستغيث وأتوصل إلى آخره شعور خائب هذا إنسان فاشل لا هو نجح لماذا ينجح وانا لا أنجح؟ ليه ينجح الصحابي؟ وانا ما انجحش ليه طب ما هو بشر زيي بلحم ودم ليه ينجح الجيلاني ما انجحش ليه ينجح الشيخ فلان ما انجحش ليه والله فاتح الباب للكل وانا الله مش رب الجلاني مشرب بالجيلاني ومشرب ابو بكر عمر بس لحالهم رب العالمين وانا لي مكاني في العالمين انا انسان انا مش دودة انا كمان انا انسان الدود وعزوج الله احد الاولياء في صعيد مصر اصبح وليا في لحظه كشف عنه الحجاب في لحظه كان مزارع حكيت لكم اياها مره زمان بالبدايه يعني مازال يعني وقاعد هيك الظهر توضه وراح يصلي وقعد بعدين يتناول غداءه وهو قاعد هيك مست مستريح عنده يعني هيك حجارة صوان يضرب طب الحجر بحجر هيك بفكر وإذا بالحجر سبحان الله فجأة هيك انفلق حجر صوان صل وفي قلب الحجر وجد الدويدة دودة صغيرة وعنده شيء صغير أخضر كأنه شيء من عشب وشبه قطيره ماء الرجل كسر عنده الحجاب في اللحظة ما فيش قدناه مشهد مخيف ماذا مش هذا الله أكبر يا أخي هذه خصة حقية كيف كيف هذه تتنفس وتأكل وتشرف في قلب صخرة لا إله إلا الله يا اخي امنت بالله وقال لك وما من دابة ها؟ إلا الله يرزقه لا. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم هذه حامل رزقها هذه هذا الله وين علي هنا محمد والمسيح ولا حاجه هنا ما مش علاقه هم كانوا يرتزقون يطلبوا ربنا الله النبي لما كان في شغول سجد وجهي الذي خلقه فصوره فاحسن صوره فشق سمعه وبصره صلى الله على محمد انا متاكد ان بعد كان يعلم اكثر من هذه الحقائق عن عجوبه السمع والبصر الله حاله كيف تسمع انت مش لازم كان استنى النبي ايه 2000 سنه عشان ايش الفسيولوجي وكده يتصل الشيء هذا لا الله كان يقول والنبي لما كان يقولها، كان يقولها وفهمها هل في اليوم خطر لي بصراحة؟ قلت حتى أدعى في النبي ما حظنا منها؟ والله إحنا ما بخي سقوص وما تعيس وقصم بالله هو كان يدعو بما يشعر وبما يفهم ويدرك نحن ندعو نقلد لا نفهم شيء مما يقول سجد وجه الذي قال الله أكبر ولا أفهم شيء أنت ولا أشعر شيء أصلا أنت يصبح بعض الثلاثة أنت تلعب ذلك، أنت تهزل أنت تهزل وتعبث في ثواني انا بقول استهاول تسبيحات بقول خلص قوم هذه فسبح هذا محمد وكبر خلص ايه الحبل هذا مش هيك النبي متاكد في كل سجده هذا لما يقول اه فاحسن صوره فشق سامعه كان يستحضر امامه المشهد البانورامي وفاهم وعارف وذا يقول شيء عشان كان يرتقي حديث الوضوء هذا ها ارايتم لو ان لا باحدكم نهرا اه هذا في معنى عجيب جدا جدا المفروض ان الوضوء هذا يطهر الجسم إذا المفروض برضو أنه الصلاة تطهر النفس هل تفعل؟ ما بتفعل نحن نتوضا ولكن لا نصلي إذن ما كان فعل؟ ما نبيه انتبه زي ما الوضوء تختبره أنت وبطهر الأدران بدلك وتشوف أنت لازم بعد كل صلاة تحس انك أنت ارتقيت وشففت وصفوت ورققت وصرت احسن لازم إذا مشعرتش أنت ما صليت معنا. راحت عليك إخصائي راحت, راحت الفريضات ما صليت إيش مشكلتك إنك ما عمل داهن تلعب، وحنشوف اليوم حنشوف حنشوف القرد تبع المجنون في الداخل إيش بعمله في الصلاة، يسموه القرد الهندوس قرد المجنون السكران تبعنا، آه. كلام جميل حنشوف اليوم. هذا كله بهمنا، آه. طبعاً في أفكار كثيرة غير صحيحة، وأنا أوافق عليها، وإن شاء الله اليوم لكم بعض الملاحظات إن شاء الله تكون مما يرضاه الله وتكون لها علاقة بالعرفان الحقيقي بإذن الله، مش بالكلام هذا، هذا كلام يعني بطانته هو ثنية، هذا توحيد مساكين، بيحاولوا ما قدروش مش هذا هو. الهندوس مش هذا الامر اكبر منه بكثير هم مش فاهمين مشكلتهم حاولوا تحايلوا على المعنى وضيعوا كل شيء هنشوف كيف فنرجع اللهم صل على سيدنا محمد ايش قلنا احنا الحين نقول ايه البهاكت ايش وجهادي اه المحبه عن طريق ايه المحبه كويس الان يا جماعه الاطار الفلسفي النظري سيختلف هنا عنه ايش في ايش المعرفه لجنانا يوغا يختلف هناك كما قلت تصور لإله ماذا؟ مطلق كلي بلا حدود بلا نهايات صح؟ مجرد لا شخصي ولا شخصاني هنا لا هكذا في فندوسية. لا إذا تكلمنا عن إيه؟ عن مقاربة الله عبر جيوغا المحبة لا لابد أن يكون إله إيش؟ أقرب إلى التشخص أولا لأن المحبة تكون إيش؟ للغير وجود الغيرية يؤكد الشخصية في اثنينية معناها أنا وهو أنا بحبه ما دولش أنا بحبني لا أنت ما بتحبك أنت بتحبه إذا لابد تكون ايش إيش إله إيش شخص هنا بتدخل فكرة إيش كريشنا فكرة المسيح ويقبل النادي كالي اليوم من بعد ظهور المسيح يقبلون إيه عقيدة مبدأ إيش تجلي الله في المسيح ومحبة الله عبر محبة المسيح وذكر الله عبر ذكر المسيح هذا طريق إلى الله كمان بأم بدين على ذكره واسع بالتسعى أشياء كثيرة آه. لأنه مطاط ومرن بطريقة غير عادية آه. وأحد أن الساك الهندوس عبر عن هذا المعنى بطريقة لطيفة جدا جدا قال لا أريد أن أكون سكرا أريد أن أتذوق السكر هذه ماذا؟ يوغا المحبة البهكتي يوغا لما تقولي لا أنا مع كل الوجود وكل أشياء الوجود وحوادث الوجود مجرد تجليات لله إحنا هو شيء واحد هو مش شخص مش ذات. ما في إثنينية تنحلل الإثنينية في واحدية واحدة الوجود أنا أقتنعش فيه، كما الحبّة هذا لا, لا يناسب العاطفيين، تخيل لا يناسبهم. عجيب، لا يُنسبهم ما نحن تقول لي أن في التصوك الإسلامي وعلى فكرة مثل هذا الدرس الهندوسية بعمقك يبدأ يعطيك تفهم بشكل جيد كثيرا من خفايا ومن فرضيات التصوف الإسلامي الفلسفية طبعا وبعض حتى إيش مصادرها إيه المأخوذة والمتخبات حسنا تقول معناها في التصوف الإسلامي هنا في نوع من الخربطة صح ونوع من التمازل والتداخل يبدو يمكن حتى غير مبرر منهجيا بين ايش بين المعرفة وبين المحبة صح طبعا ما تقول ليش ان ايه اني انا قربت الله معرفيا وانا عارف بالله وانت ايد ايها الوحدة ما الصحيح لا مش هيك هذا عن طريق الحب نعم عن طريق تصوف زي التصوف ايه رابعه ممكن يصير بس مش عن طريق ايه تصوف ايه العقل المجرد لا صعب في خربطه هنا ساده هدول الاصحاب اليوغا مميزين ميزوا الأشياء ميزوها بشكل واضح قالك لا اود ان اكون السكر لما اكون انا والسكر شيء واحد خلاص انا فقدت اني ايش اني احظى بطعم السكر لما اكون انا العسل خلاص انتهى ما فيش اريد ان اتذوق السكر ولذلك المحبه ايه تقتضي ماذا الغيرية العاشق والمعشوق المحب والمحبوب هنا في كلام للسعاد أعمق من هيك بكثير البهاكتو يوغا تطالب السالك بسموه السالك على فكرة المريد زي التصوف وهذاك بسموه الشيخ والمسلك سبحان الله الشيخ مسلك وفي طريق كمان الطريق اسم الطريق ما هذي كلها يعني قد تكون ايش مستعارة طبعا مستعارة بطريقة اخرى هي ما في كلام على كل حال مش شرط بس مش شغل خطير يعني. تطالب السالك المريد أن يخبر المحبة أيها الإخوة لله عبر أي أنماطها المختلفة التي تتصاعد رقياً أو ترقى تصاعدياً سلماً كيف يعني في وجوه المحبة في أنماط المحبة كمان المحبة آه أنماط اسمه عن أنماط العجيبات أول نمط نمط إيه السيد والعبد أو عشان نكون دقيقين العبد والسيد المحب هو إيه العبد المحبوب هو إيش السيد نمط المحمي والحامي نمط الاخر والمعطي فمن كيف آه. نمط الابن والاب انا الابن هو الاب انا المسود هو السيد انا العبد هو ايه المستعبد انا الاخر هو المعطي انا المحمي هو الحامي هذا النمط هذا النمط تقريبا تعرفه معظم الديانات الالهيه ايه السماويه وايه والوضعية. صح ولا لا طبعا السيد المسيطر كده كده وهدا العبد المستعبد الفي ملك الله الفي قبطة الله الفي قهر الله اللي, اللي كذا تحبوا من هذا إيه؟ بهذا النمط من الحب وطبعا واضح أنه هذا الحب هنا يعني قد يكون الأبعد عن طبيعة الحب في ذاته صح ولا لا؟ هذا فيه يغرب عليه ماذا الجلال الجلال ما فيه الجلال ولا صحيح يعني علاقة المحبين شيء مختلف إلى حد بعيد عن علاقة السيد بعبدي ولا صحيح؟ تقولي هذا حب قال لك يبدأ تحبه زيك حب العبد انا بفهم ايه خدمه العبد لسيده لكن طبعا غير مستحيل برضه ايه إيه ايه حب العبد ممكن عبد يحب سيده لما يكون سيده رحيما ا شفوقا يجزل له يعطي يتخاض عن له كثيرا من زلاتي يحبه وبيفدي بنفسه بصير بقى افهم ايضا هذا لكن هو من حيل هو هكذا من غير كل هذه الرطوش من غير كل هذه ايش الاحترازيات ان يكون وأن يكون ان يكون اي بظل هذا الابعد عن ايش عن المحبه واضح فهذا بالنسبة إيش للنمط لل النمط الأول النمط إيش الأول بعدين في عنا محبة إيش الصديق لصديقه صداقة هذا تتفهمه المسيحيه إلى حد ما عندهم وصف لعيسى عليه السلام أحيانا كإله صفراء زيم بانه ماذا السيد الصديق في الإنجيل السيد الصديق أنت سيدنا وصديقنا تخيل موجود هذا إيه بشكل إيش واضح آه. طيب فهم إيه يقولك إيش الصديق وحتى زميل اللعب هذا النمط هذا وهذا أوضح الآن نأتي إلى إيش الموقف الثالث وهذا عجيب جدا جدا هذا الأكثر استغرابا موقف الوالد من الولد <تصفيق> العكس عكس الأول تماما أصطف العظيم كيف يعني إيه إنت تحب الله أصطف العظيم عندهم هو ابنك اللي يحتاج لحنانك وتانيسك وطبطبتك عليه كيف هذا الابعد عن قبول ايدين توحيديه ايش له انا نمط من المحبه ولك هذا صعبوش يعني الاول ممكن جدا عادي هذا مستعبه الثاني ها صعوبه اما هذا والرابع ممكن في التصوف الاسلامي والتصوف حتى المسيحي عادي العاشق المعشوق عادي عندهم لكن الثالث هذا كيف كيف الوالد من الولد؟ احنا صرنا الحين في مكان الوالد ومع ذلك بعض المسيحيين البروتستانت مثلا اه قال الكاثوليك لا هذا له نظير وشبيه في ادبياتنا كيف الكريسماس قال لك ليه بتعيد الميلاد هذه الوحيده في السنه اللي تعطي المسيحيين فرصه ان يقاربوا ربهم ان يحبوه محبه احسنت الوالد للولد لانه ميلاد المسيح في الايه في الشتاء في شو اسمه هذا الاسطبل ولد كولد صغير وكذا وإحنا نحتفل بي ولد صغير عشان إيه نضفي عليه مشاعر أبواتنا الحانية والديتنا الرحيمة الحافظة فممكن أقول لك من هذه الزاوية ولا غيرك صعب قلك هذا نستوعبه هم عندهم أنا أنا هعطيك السر على فكرة من أي ناتت هذه الأنماط عطوك إياها حسب تحليلي فهمي الشخصي أربعة في الأخير نمط إيه؟ العشق والحب إيه العشقي. العاشق والمعشوق حيث يمثل هنا إيه؟ الله في دور مين المعشوق، العاشق والمعشوق، ومعروف ايه طبيعة الحب العاشقين كيف يعشق كل منهما ايه وهذا يمكن أن يفهم بغض النظر عن مشروعية اللفظ نفسه، يقال العشق في حق الله كذا بعض الناس يخف مع الظواهر، يقول لك لا يجوز، والله استخدم الحب لم يستخدم العشق لا بس مش مشكلة حالي. لكن موجود في القرآن الكريم الله يحب ويحب، ويرضى عنا ويرضى عنه، والأمر الصحيح، موجود هذا، يحبهم ويحبونه. وفي الحديث عنا كذا كذا أشتاق إليهم ويشتاقون إيه إلي في الحديث الصحيحين ابن عباس آه وأنا معه إذا ذكرني إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي إن ذكرني في مال إن ذكرته بردود وأنا مصحيح عجيب في هذا يفهم لذلك هذا بالذات عنا هو الذي حظي بقصب إيه وين؟ في التصوف الإسلامي نمط إيش العشق أكثر من والدية أكثر من الصداقة وأكثر من إيش السيد والعبد طبعا النمط الأول يناسب بين شيء المشترعين، أهل الشيعة، بنتكلم عن الشيعة وكذا وكذا، ما أنا إلا كذا، يعني عبد وهو سيد ومعروف هذا نحن عباد الرحمن، وانتهينا، صح؟ ولا؟ النمط الأخير برضو موجود، لكن ليس كمصطلح، لكن كنمط، كما أنا كجوار موجود لدينا، في هذا كله يوجي الإخوة، نرجع نركز مرة أخرى على ماذا ركزت البهجة يوجي هذه؟ على تشخيص الله، شوفت؟ لكي يمكن إيه أن يحب، لابد أن يشخص بطريقة خزنة أو بأخرى. هل هذا يعني أن الله في واقعي وفي حقيقته هو فعلا شخص لا أيضا لا يقولون بهذا هم يقولون طريق طريق إيه زي سلم تستخدمه عشان إيه عشان ترقى به بعدين تستغني عنه في الكنيسة لما تصل إيش السطح وهذا نفس الشيء لذلك كاهن القايل هندوسي اليوم على فكرة عندهم إيه القرى كل واحد له كاهن زي راع الكنيسه عندهم هنا هذا هذا الكاهن يفتتح صلواته اليومية بهذه العبارات إيش الفيها فيها جمال وفيها تجديد بردو ربي اغفر لي ثلاث خطايا ناجمة عن حدود البشرية المعنى جميل أول دلد دلد دعاء عندهم في الصلوات التي الكاهن والناس بتردد وراه ربي اغفر لي ثلاث خطايا ناجمة عن حدود البشرية انا بشر وما بقدر أعرفك كل الأسنف اللي من خيال إيش؟ بشريتي فلازم أغلط أنني أعبدك هنا والحال أنك في كل مكان اغفر لنا خلي بعبد في في معبد أنت ماشى معبد أنت أنت لا تحل في بيت بيت الله هذا بيت الله نعبده في بيته والكعبة هذا مش بيت الذي حول فيه لا لا لا, لا الله اغ اغفر لنا بن بناتوجه بالعبادة وضلوا نتوجه برضو لأن إحنا بشر متحيزون في مكان معين فاخترنا مكان وطهرنا وقدسنا وكذا وحشوناه وحشرناه بالأصنام والأشياء اللي تجلياتك وكذا عشان نعبدك فاغفر لنا لأنه هذا حدودنا البشرية اننا نعبدك هنا والحال انك ايه في كل مكان اغفر لنا اننا نعبدك بهذه الصور والتماثيل حط له انت تمثال بال30% وبالالاف تماثيل تماثيلك كبير وصغير وكذا والحق انك بلا صوره ولا جسم ولا اي ولا تمثال عارفين احنا أنت مش هيك بس هذا كله ايش رموز لتجلياتك عشان نقدر نركز إحنا القلب وبسموه الجمعية تصور في نجمع حالنا عليك نعم بدك عبر صورة بس أنت مركز صورة على هالكلام هذا لكن حدودنا البشرية أو الحقيقة مش هذه عجزنا قلتنا هذه هذه ركسة إرتكاسة أيوثنية بدهم حولوا الله للشيء هيصوع عليهم بزقوه هيك صوع عليه وطبطبوا عليه وينام علي. علي. محرم في الفراش وتحت المخدة كمان بحط موسى عنده موسى عنده تحت المخدة قلت أدب هذا كمان ليه تحط أيه بدو شيء حسس عليه كي يمسك بهدوه ولا ما جوعوك بعدين؟ ولا يكسر ولا يرمي لما ما يلبيش طلباته يرمي في النار بعدين اه ويجذوب الصياط بعض الأديان الوثنية هيه. تعال الله عما يصفون وعما يقولون وعما يعبدون من هذه الأشياء الباطلة السخيفة هيه. انحدار بالإنسان ما في أعظم من توحيد المسلمين توحيد عجيب يا أخي عجيب بفضل الله فأه توحيد الله ما في وإلا كان مستحيل شغلة إلهي بعدين قال اغفر لنا أننا نمدحك ونثني عليك وأنت فوق كل ما نصف فوق هذا كله ولم تحتاجه فغفر لنا دعو بختموها الدعوه هذه والترنيمه فغفر لنا ثلاثة خطايا ناجمة عن حدودنا البشريه المعنى جميل انك تدرك حدودك البشريه وانها تضللك عن الله انه هذا المعنى انا اقره لكن هذه الاشياء الثلاثه بالذات لا هذه قابل للنقاش لكن المعنى صح وانتبه اكثر ما تحذر من حدودك البشريه اياك اياك تفكرها النهايه ونطلق بعض الناس على فكرة العقلانيين عاده قال ايش إذا ما تمش، استيعاب الله، استغفر العظيم أنا أترجم عن عن عن, عن مسلككم هو هيك بس لكم إذا ما تمش وما نجحوش، في استيعاب الله، في حدود نماذجهم البشرية المنطقية إذا الله غير موجود أكبر حماقة يا رجل، أنت لا تستطيع إلى اليوم تستوعب المادة، المطر، المادة، المادة، آه، في حدود نمط علمي واضح إلى اليوم إيش, إيش رايك رأيك تستوعب الله خلق الأكوان؟ مجنون أنت؟ بس وين؟ طيب وين والدليل من عقلاني؟ أنا بقول لك الدليل هنا وهذا جوهر الهندوسي الدليل فيك فيك انت وطالما انت إنسان ومتسائل عنه افهم انه موجود لا تسكت ما تهبل بس طبعا ضروري يكون هو ايش أكبر من كل ماذجك حدولي بس كيف كي مش هتفهم ماهيته انت أصلا انت له ماهية أصلا هذا عندي قضية غير محسوبة لسه قضية معقدة جدا, جدا جدا جدا التركيب يكون المادة والصورة من الوجود والماهية من الجوهر الفردة صح النمط التركيب الفلسفة العقلية هل نوع من هذا التركيب يجوز على الله تب شغل أكبر من ما تتخيل شغل لا إله إلا الله يعني وحتى موضوع دراسة المسلمين للأسماء والصفات آه في إطار علاقتها مع الذات قضية خطيرة جدا ومازلق على فكرة مش بالبساطة هم يتخيلونها المسلمين مثلا والقرآن معرض زي على فكرة معرض للذات وعنده أسماء مزهية هيك مثل أخطر من هيك وهذه هي قصة خلاف بين المتجر وبين أهل السنة وغيرهم كذا. قضية قضية معقدة جدا. فلكن المهم أن إيه ننتبه لحدودنا إيش الفردية ننتبه لحدودنا إيه الفردية هذا شيء طيب جدا مهم. تعليق أنا عاد على هذه الأشياء وهذه الأنماط من التعاطي مع الله عبرها الأنماط المحبة والحب. أنا الذي أفهمه قد أكون مختن طبعا. بس هاد الشخصي وشعوري الشخص أن هذه مجرد ترجمة حايلية. ترجمة الفكر يعني فلسفة تحاولية على حقيقة ماذا على حقيقة خطأ المسلك الذي سلكه هنادك هؤلاء بيش بمقاومة طبيعة الأشياء وطبيعة الإنسان مهما حاول مهما كذا هم لا واتفق معنا في نهاية المطاف انزع عني إيش القشور الطبقات الجلود ما يرسب ما يبقى في القاع هو طبيعتي لازم كل طبيعة ليه؟ عشان يتميز من أن أكون حجرا أو ورقا أو كتابا أو سماء أو أرضا لازم أكون لطبيعة والحجر له طبيعة والشجر له طبيعة والنصحية وكل شيء له طبيعة خاصة به الآن محاولة الهندوسية أن تحرر المكتبحة الإنسان من طبيعته الفردية وأن تنزعه من أشواقه الاجتماعية في المرحل الرابعة الحياة حتى في الدرس الجاي أنا لك هذه محاولات غير موفقة أه؟ مش أنت ما تخذهاش فضار إيه الجنس والأكل والشرب مش هذا هو لا لا لا لا لا من أكبر ذلك ومن أكبر خصائص طبيعة الإنسانية أه؟ الميل لا الحب أن تكون إيه محبا ومحبوبا صح ولا لا أن تحب نفسك وأن تحب الآخرين وأن يحبوك حين تريد إيش المصادر على هذه الأشياء كلها ما الذي يحصل تعود إليك أنت تخذفها إيه من الباب أه؟ تغلق عليه الباب تعود إليك من نافذة أو حتى إيه من خلل، آه، الحيطان، وتدخل لكي تعبر عن نفسها إذا ميلان إذا إلا بالدمارس حبا والديا مش على أولادي لأن أولادي قطع الصدر فيهم على مين الحين صار على الله لا محتاجه كثير هو الله يا حبيبي، آه، وهذا الطريق لمعرفة الله أنت بتظن هيك بالدمارس إيه، آه، عشق العاشق لمعشوقته على مين مش عم معشوق على الله لأنك منعت من هذا أنت الآن خلاص ما عاد، آه، كبرت. بدي ماشي عش وهكذا فهمتوا كيف علي؟ هذه الترجمة فاشلة حاولية على إيه؟ على موضوع مزخ وانكار ومصادر الطبيعة الإنسانية في نظري أنا. مhm إيه إيه حسنت بس ضبط نفس الشيء حرم عليها تعشق إيه شخصا عاديا وفي الأخير تقع في عشق هذا الشخص العادي وفتح منه بالزنا وبرم الولد تحت للبتو وهكذا ما فيش فائدة لا يمكن فأنا بقولك، ها؟ يعني هذا الفلسفة حذات هبدها خاطئة من أصل، هذا الفلسفة اليوجوي هذه فيها خطأ خطير جدا. آه، أنا بقول لك ينبغي أن تكون علاقتنا بالله من طبيعة لا نظيرة لها. إذا بدنا <تصفيق> عكس ما فعلته أنتم، أنتم فعلتو شيئا تجسيميا، تشبيهيا، واضعا جدا جدا ممسوخا. أنتم بتقولوا هذا الله لا نظير له، لا تحد حدود، لا دا لا لا وقفنا أنا خطايانا جميل. إذن ينبغي إنها تكون طبيعة علاقتنا به، أو علاقتنا به تكون بكيفية لا ننظر إليها، ونحولك، وها هذا السؤال إيه؟ آه؟ يتضمن الجواب إيش رأيك؟ هي طبيعة إيش؟ المخلوق بخالقه والمربوب بربه، آه؟ والعبد إيه فعلاً إيه؟ بإلهه هو إله وإحنا إيه مخلوقاته هاي الطبيعة هذه ما لهاش أي نظير. لا أبوي، لا أمي، لمعشوقتي، لا صديقي، لا سيدي، لا مديري، ولا شيء، ولا شيء لا يمكن هنا التنظير هنا مباشرة مزخ للنزاهة والتقديس الإلهي ممنوع هذا مرفوض بالكامل وهذا ما أكده القرآن باستمرار لما قلت تعال الله عنه سبحانه وتعالى عما يقولون تسبيح والتعالي هو هذا انتبه ستقول لي صاحب أمي صعب ليس صعب فقط من الصعب صاحب أني أحاول يعني إيش وكيف عم نقول هذه العلاقة لا تؤخذ في إطار فلسفة أصلاً جاهز مش موجودة ولا بقدر أصف لك إياها هذه تنمو آه؟ تماماً كما تربي أنت إيش نبتة في بيتك تنمو عبر إيش المعيش الروحانية عبر الارتقاء إلى الملكوت ساعة فساعة ويوم وفي سنة, سنة إلى أن تموت وأنت ترتقي أزج واقترب باستمرار ولا تنتهي وسوف تجد أنت في النهاية انها فعلا من طبيعه ايه مختلفه بالكليه ولا نظير لها ولا بقول لك بلاش حتى في الامثله ذكرهم في تضليل لغوي كبير جدا جدا هذا التضليل اللغوي يكشف حقيقه ايش الفشل الفلسفي التنظيري كيف أي. وأنا ذكرتها مره قبل يمكن في رمضان كذا انت تقول انا احب ايه اولادي احب ابوي او شيخي وأحب مديري أه؟ واحب مش عارف البور ماكس تبع الكذا واحب ربي واحب القران وحب الملوخية أقولك الخطبة وحب الملوخية وحب البقدونس وحب التفاح وحب المشروب الكذا المعقوف كذا إيش اسمه سمعنا اليوم المعقوق ولا كذا آه حيونا في لغة كبير جدا جدا جدا صدقني لا وجه للشبه بين أي حالة من هذه الحالات إلا الاشتراك اللغوي المضلل وهو يعكس قصور اللغة طبيعة علاقتك بزوجتك شيء مختلف تماما عن طبيعة علاقتك بإيش بأبيك مثلا أو بشيخك أو بربك أو بالملوخية بحب الملوخية وحب زوجتي أيه كويس فورجين إيشي قدر المشترك عاد بينهن تفضل يلا ها وبحب العلم ها وبحب الملوخية إلا إذا كنت تأكل إيش عاد ها الملوخية على إيش في صحن إيه الورق ذ ذلك العالم اللي راح يستعمل واحد كتاب ورجع وياه كله طبيخ فراح يستعمله كمان مرة بعشرة صن طبيخ تفضل هذا كتاب له هذا ما يريخ يرخ بيجلوا ما في علاقة فإن خدعنا قال لك آ نعشق الله عشقنا إيه للمعشوق أو كعشقنا لمعشوق من طبيعة عشق المعشوق من طبيعة عشق الولد الولد المشعر كل الفرق كله تضليل لغوي أنا بقول لك نحب الله صح نحبه وقال نحبه نحبونا حبا لا نظير له ولا يمكن حتى إيه التنظير له أصلا إطلاقا وما في قدر مشترك بينه وبين كل أنماط الحب الأخرى إلا إيه الاشتراك اللغوي إنه هذا اسمه حب بس بس هو شيء مختلف تماما والمصحيح لا يوصف يعاش يعاش يجرب بتعيش وبتجربوك زي ما جاء مرت هذا بس مش أكثر من هيك. وبترقى بعدين ومش ناجز ومش ثابت دائما يتعمق شيء كبير انت بتتحدث عن ايه؟ عن شيء لا إلا هو فعلا مطلق وليس له نظير ليس له كفو ليس كمثل أي شيء ابن تيمية وقع في خطأ فضيع رحمة الله عليه قدس الله شرفه فضيع بس بذكاء رجل ذكي ذكاء غير عادي الرجل في المجلل الأول من درع تعارض العقل والنخل أو بين موافقة صحيح المنقول الصريح المعقول يأكد رحمة الله عليه طبعاً جابلك لك بأدلة ذكية غير عادية إنه ممكن ربنا يكون جسم أو ممكن عفواً يكون متحيزاً مش جسم لا ممكن يكون جسم متحيزاً ومشرته يكون جسم إلى خريه وبعدين راح فرغ بذكاء واجتهاد إن شاء الله يأجرى عليه رحمة الله عليه وأنا أخالفه فيه وحرجوك لماذا أخالفه أنا على الأقل فرغ الآيات مثل إيش لم يكن له كفو أن أحد ليس كمثله لي شيء فالرخ من معناها بضربة واحدة شيخ الإسلام كيف طبعا انت هذا العقائد الفظيعه قال لك احنا نقول ليس كمثله لي شيء أين في الكتاب اين في السنه اين في العقل ان معناه هو لا هو جوهر ولا هو عرض ولا جسم وليس له حد وليس له حيز وليس وليس وليس, وليس, وليس الى اخر اسلوب قال مش صح لما الله يقول ليس كمثله لي شيء فعلا ليس كمثله لي شيء فمثلا انت جيب اي شيء من الاشياء مش حيكون مثل الله ايش قصد يقول هو شكل يعني آخر إنه ممكن يكون متحيز الله والجبل متحيز بس الله مش جبل في الأخير شيء آخر متحيز يعني قصده إيه يقولك المشابهة إيه في صفة واحدة لا توجب إيش المشابهة في كل شيء غلط هذا كلامه تفكير خ خطا ابن تامية ليش ما نقول ليش ما نقول كيف البرهان العلم اللي رد عليه عنه كلامه منطقيا صحيح دكون ما في كلام أنا بصراحة الحين أقول نحن نحكي مثلا هذا عالم عالم كبير الله أعطاه سعه وتفنا في العلوم دا دا دا. ليس مثله عالم نفهمش منه انه هذا عالم مثلا إيليانز من الإيليان. اه الإيليانز. من سكان المريخ ولا لا بشر زينا وإحنا مثله من حيث انه ابن ابوين احنا إيه ابن ابنا ابناء ابوين باو كل بشر بنو بس احنا قصدنا ايش يعني ليس كمثله هذا العالم آه؟ في اشياء مخصوصه تميز فيها وربنا عنده اشياء تميز فيها فعلا لا يشركوا فيها أحد الواقن أزلي سرمدي خالق غير مخلوق دد دد دد غيرك ليس كذلك لكن كونه متحيز إحنا متحيزات عادي كونه ضلال كبير هذه هذا من الذميه ضلاله كبرى طبعا هو ماجور إن شاء الله مجتهد فيها رحمة الله عليه بذكائه عنده ما نجي عنه هو هو وفي جدا اللي منهجيه بس خطأ هنا هو أنا لك فرغ الآية فرغ آية التنزيم من ايه من اعظم وأحسن معنى كيف لا، هو قالك لك لا، هو قال لك ليس هذا معنى المشابهة أنت عشان تقول إيش؟ الله مثل إيه؟ مثل شيء؟ معنى هذا تكون فيه مطابقة في المثلية أما أنه إيه؟ ماثلته أو ماثلها من وجه من جملة وجوه كثيرة هذا ليس معنى هي أن الله إيه؟ ولا الصحيح بدليل ليس مثلا إيه؟ الخشب إيه؟ كالحديد مع انه هذا متحيز وهذا متحيز وقالها ابن تهمين ليس الماء كالنار ومزبوط ما عنده الماء له جرم النار لها إيه جرم الماء تحيز النار إيه تتحيز قال لك أين في اللغة أو في الدين أو في العقل إن نقول ليس كمثله معناها له هو جوهر ولا جسم ولا عرض ولا ولا زي ما تقولون عن الله من واجب تقول كلام هذا قال أنتم ما تعبدون إلا معدوما بنتميهم إنهم بالطريقة هذه الشعر وغيرنا نعبد معدوم، شيء ما له وجود عنده الله عشان يكون وجود لازم يكون إيه متحيز في أشياء وكذا محدود يعني استغفر اللهم شيء خطير جدا مجبوب ما توش مجبوبناش ما عن الشوب يلا مين يجوبني كيف وابن تيمية رحمه الله عليه آه, أه؟ ما إيش عموما ما أنت تفهم الآية باللغة وتفهم الآية كما ينبغي عنده هو لك أنت تفهم إحنا لما نقول لو الله قال مثلا ما الله قال ليش أتذكره الأنثى مثل مش مثلها ما مثلها بس في لحم ودم وهي لحم ودم وأنا صحيح مصدوم ولا إيه وهي بشر هو بشر وده أكل دشر ده بس الله قال ليش أتذكره الأنثى إيه إيش رأيك؟ هذه كلام بدائيه ليس الماء كالنار يعني بس في مشابهات فلما نقول لما نقول ننفي المثليه هو مبدا لما تنفي المثليه ما تنفيها من كل وجه بالاطلاق قال والا فست تعبد ما لا يعقل في الاخير وتعبد ما لا معنى له ولا وجود له تعبد العدم هو هيك أنت تعبد العدم تتعبد شو تقولي له ما لوش لا جسم ولا جوه ولا عرض ولا ولا يحل ولا ينزل ولا يتحرك ولا, ولا لا لا لا, لا تنكر الكلام اللي بتكلم كمان آه. ومش عارف ايه لاخري انت تعبد العدم كيف الرد عليه برضو؟ ايه أنا أقولك كيف الرد عليه علي؟ كمان أي من ضمن الأشياء اللي الله خلقها وأحدثها في الوجود أشياء بسيطة جدا جدا جدا. جداً البسائط, البسائط ها؟ التي لا يمكن حتى الاخبار عنها إلا, إلا إيه برقم واحد او بكلمة واحدة ملهاش وجوب كثيره الاخبار عنها بسائط كالجوهن الفرد مثلا نتحدث عنه هذا لا ينحل أصغر منه ها؟ وشيء لايك طبعا يتحير ما فيش يعني استيعاب منه مفهوم لمفهوم تحيزه ايه ومع ذلك احسنت يصح ان يقال الله ليس مثله أيضا ولا هو مثل الله تبارك وتعالى ممنوع صح مع انه لازم على كلام ابن تيمية ان يماثل الله ولو من وجه ايش واحد لا مش شرط لازم يصح عليه انت كيف علي يعني عشان اصيغ بطريقه رياضية اصوغ عفوا اصوغ بطريقة رياضية نضيط ابن تامية رياضياً يعني إنه الفئة هذه اللي هي إيش من واحد واثنين وثلاثة وكذا إلى مثلا مثلاً ممكن إثبات إيش تميزها من الفئة اللي فيها من واحد إيش إلى سبعين فيه عندي بعد السبع إلى مية ما شيء فيها مع أنه بتتماثل إيش في إيه في محتوياتها بين واحد إلى سبعين مزبوط جميل كلامه صح وحيطلع ليس الماء وكالنار ريسي كلامه صح الرجل رحمه الله عليه. لكن انا هقول له الله قال ليس كمثله شيء وهذه النكره في سياق النفي تعم حتكون الفئه الثانيه راح اجيبها تتكون من رقم 1 الفئه الاولى من واحد لمية، اللي هي الله افترض مثلا الفئه الثانيه واحد بس هل يقال هذا مثل الله ولا ليس ليس مثل الله ليس مثل الله لانه ليس كمثله شيء وهذا صحيح وهذه مش فئه هذه واحد فقط في بساط خلقها الله وهذا يمكن سر حكمة الله أنه يخلق العالم كله والوجود من بصائط برجع بارتدل كده دد دد ده, ده وبرجع له كون كله في الأخير للسنجورتي هذه اللي هي النقطة هذه اللي أصغر من البروتون بلايين المرات شيء جنن ليه؟ إيش الحكمة؟ عشان أقول لك زي هيك وأقول لك كل هذا وجود اللي أنت يا ابن تيمية وأنت يا صاحب العقل كذا اللي كذا والنقل كل اللي شايفه هذا وشايفه انه فيه إيش ماء ونار والجبال واجسام وجوحي ومركبات كل هذا انبتق عن ايش؟ عن واحد عن نقطة يخبر عنها ايش؟ بمتغير واحد فقط ما فيش غيره ويصح هناك ان يقال مئة في المئة ليس الله مثل هذه ولا هي مثل الله صح؟ وفي الاخير هذا بنحل ايش هذا العقيدة ايه السنية الصحيحة مش عقيدة ابن تيمية ان الله لا يشبهه شيء ولا شيء يشبهه <تصفيق> ايش رايك مسائل صعبه جدا بس لما تقراها انت وتفكر فيها بتقول الله يعين اللي بخش في هالملاحج هذه المضايق والله يعين الناس اللي ضلوا بكلع ابن تهيميه واتبعوا رحمه الله عليه ووير من الاتباع من زله العالم اي لما عشان تتنخرح زي بن اميه عند عندك ما شاء الله يعني الله فاتح عليك فتوحات كبيره والله صحيح واذا واحد الله مش فاتح له ما عنده مشكله ايش يسوي بسكي كلام مقنع اي والله صح أيش الذكر وأنثى؟ أيش الماء كنا؟ والله صح معناه يعني في مشابهات معناها، والله هيك علاقته بالكون نفس الشيء في مشابهات، لكن في هادم في مميزات تمايزات. بعدين من جهة ثانية بسيطة ممكن يجي أبويا أبوك حتى ناس بساطة يقول لي هذا تأويل لا معنى له تأويل صارق، تأويل بنتيماير حط الله ليش؟ حيقول لي إذا زي هيك فأنا كمان ليس كمثل لي شيء، أنا كمان أنا عدنا البريم الحيني أنت محمد سعيد أنت ليلى مش عارفي ليست كمثلك شيء تعرف ليه؟ لأنه فعلاً الآن لو سألنا علم الوراثة الآن آخر أبحاث علم الوراثة في القرن الواحد عشرين هذه ها بعد الفين أنا عشان ألاقي واحد يشبهني تماماً مثلي تماماً قبل ثلاثين سنة تقريباً واربعين سنة كانوا يقول علماء الوراثة نحتاج إلى خمس مليار خمس مليار بشر يتكرروا ممكن تلاقي في الخمس مليار واحد يشبهوك تماماً قال لا غير صحيح طلعاً أنا متواضع جداً آخر دراسات الوراثة قال لك لا تحتاج إلى عدد ولسه هذا الحين يفهمينهما ممكن بعدين يباطل عنه هذه حكاية أكبر من هيك تحتاج إلى عدد من الأفراد يملأ فضاء المجموعة الشمسية كلهم <تصفيق> يعني بلايين بلايين بلايين بلايين دع الله قول لهم بتزعك من البشر ممكن قال لك اللاقة واحد يشبهك تماماً فلح تقول لي معها ليس كمثلي شيء متفرد أنا صح عندك لحم داعمة كذا بس أنا عندي في الأخير إيش؟ فرادتي اللي ما فيه ميزتني عن كل الوجود هل فرّدت الله بهذا المعنى لا يا بابا لا يا حبيبي ولذلك الله ما قالش ليس مثله شيء ايش قال كمثله شوف الآية فيها مبالغ غريبة لو قال ليس مثله شيء ها ميمي ليس كمثله يعني لو في شيء أنت تتخيله أقرب ما يكون إلى أن يكون مثل لله قريباً من, من الإله تسعة عشر إله يعني ذا ذا قال لك هذا المثل المفروض ما في شيء حتى يشابه كأنه يقول لك ما ليش طبيعة أنا بس لو فرضت لي طبيعة أنت واشتققت منها أفراداً فالمفروض ما في شيء في المحدثات كلها في المخلوقات يشبه هذا الشيء شفت كيف العجيبة ليس كه كا كمثلهي يعني ليس مثل مثله مثلهي كيف في التشبيه صح؟ بمعنى مثل صح؟ فنان ليس كفلان يعني فنان ليس كه؟ يعني مثل فلان ليس مثل فلان ولك كفلان يعني ليس مثل مثله شيء ها طبعا هاي ليس كمثله ما قال ليس مثله ليس كمثله كأنه بيقولك أنا ما ليش طبيعة لكن لو فرض إذا طبيعة وده تشتقلها يتخيلها أحد أي واحد منه، أوحشال الله عز وجل حششت على الله عن هذا لن تجد له نظيرة أبدا ولا بأي وجه من الوجوه مش بالجملة لا ولا بأي وجه من وجوه المماثلة انتبه على كل حال، خلينا هذا لستطلك إن شاء الله فيه إفادة كبرى، آه، ولعلوا يسمعوا بعض الناس اللي يغتر بالكلام هذا، آه، شوي صح عقيدته، عشان يبلغ إيه، أن ينبغي من تنزيه الله، وأنا بقول لك لسه، وأكيد تنزيه الله أعظم منك بكثير لسه، إحنا مساكين، حدودنا البشرية هذه. طيب نرجع، اللهم صل على سيدنا محمد، فقلت هذه إيه تحاول إيش على ما ذكر، طبعا هم هذول الهندوس بقولك آه، إحنا في الأخير يعني إيه، بنأيد وبنشجع، آه، إنك إنت إيه تعبد إيش؟ تعبد الله من خلال مثل أعلى من خلال مثل أعلى شو المثل أعلى هذا تمثال أو صنم مع أن كل التماثيل والأصنام هذه تدل على الله وتترجم إيه تجلياته بشكل متعادل لكن ندعوك لنا إيه تتوحد مع واحد فقط لك واحد وتركز عليه هيه <تصفيق> <تصفيق> هيك بس هيك هذا لا يسوي الله قال لك ها ولكن هذا إيش طريق للتركيز بس هون في تنقذات أنا خوضات أعتقد بشيء إيش سينكرونية زي ما قلنا قبل شوية دايركرونية لأن في تطور رهيب جداً اللي عقائدهم واختلافات في الدرس الأول شفناهم بأكدوا هم إنه لا إنه كل شيء في نهاية المطاف هو إلهي كل شيء بما فيها الصنم قطرة الماء وورقة الشجر وأي شيء آه هو إلهي ونحن طبعاً قل لك نحن وإلهيون لكن آه كيف تماماً قل لك مثل قطرة إيش الماء من المحيط المتلاطم لا تسوى المحيط لكنها تعكس طبيعته تماما صح ولا الآن هنا لا الان هو بيتراجعه في البهكتيو قال لك لا الصنم هذا هذا يعكس مظهر من مظاهر الربوبيه الالهيه تجليا واحدا ولا يعادل ايش أي الهيه باي شكل من الاشكال ابدا ليه اذا كان هو إلهي من هذه المطاف اه المعنى فلا بد في الاخير يعكسها كما تعكس قطره الماء ايش طبيعه ايش المحيط كله انا بقول كلام فارغ هذا كله كلام فارغ تعرفوا ليه الخال توحيد القرآن لا أفهم تجليات الله في الكون والكون كل من تجلياته على أنها يمكن إيا أن تعطينا فهما لشيء اسمه طبيعة إلى إذا غلط الحاد تعرف كيف إلا إلا على نحو ما يمكن أن يفهم أيها الإخوة انعكاس شعاع من ضوء آت من مستعر أعظم بعيد سوبر سوبرنوفا اليوم حاكي عنها يمكن سوبر يا بتعدي يمكن خمسة بليون سنة ضوئية الحواف البعيدة لكون يعتقد بقوة مثل قوة الشمس بليون مرة يأدي شعاع خفيف باهت تنعكس عليه أو ينعكس هو على قطرة ماء معلقة بطرف ورقة من شجرة في طرف غابة هل هذا الانعكاس بتشوفه أنت؟ يمكن أن يعكس لك ويحكي لك طبيعة سوبرنوفا؟ يستحيل يستحيل هكذا كل تجليات اللي في الكون. إيش رأيك؟ أنا مرات بفهم هيك وهذا السؤال طرحه الآن علماء جرى كبار جدا جدا في كتاب حكته عنكم في رمضان مؤلف الآن قبل يمكن 2004 2005 هيك عندي آه حوار هيك خيالي معلق وارك آه عالم في جامعة أميركي كبير إله فاا بطرح الإحتمال هذا وطبعا مطروح من من قبله يعني ممكن في هذا المطاف إيه الكون هذا كله يطلع إيش هو جسيم جسيم بارت كلمات الإلكترون بروتون نيوترون ميزون كوارك حتى اه داخل نوات ذره دا دا دا دا لك أنت تصورات شيء يجنن بهبل بهبل العلماء الرسميون يطرحوا شيء زهري الآن ما نقدران إحنا آ إنه الكوارك هذا نفسه كون من الأكوان كون لسه وداخل الكوارك هذا عوالم مؤشعة ما حدا بيعرف ما حدا شيء جنن شيء جنن موضوع شيء كبير كبير اكثر من ما تتخيل والله العظيم زمان الناس كانوا ضمن المسائل بسيطه وقريبه انه هذا هو ما الزع شيء الى اخره هذا اصغر جزء منه انتهى بعدين لا لازم في يكون في هيوله تخيل بعدين بداوا بعدين حاجه بسموها مرحله انفجار الجسيمات الذريه كانوا فيكروا خمسة ستة بعدين طلعت الان اي قريب 200 الآن, الآن, الان تقريبا جاوزت ال200 جسيم ذري كل واحد قصة لحاله على مؤلفات ودراسات وجاز دوبل شيء بجنن هنا في شيء كانوا زمان يفكروا الجوهر الفرد الذي لا تجزة اسمه الذرة طلعت عوالم أكوان هذه فيها لسه ويمكن لسه في داخل كل جزيء فيه أكوان وين تتكلم عن طبيعة الله أنت وتقول تجليات أفهم منها تعرف الأخي خطر لي مرة مثال مخيف فيك خوفني أنا نفسي بقول لو إيش لو هذا يكون مثلا اتذكرته أنا قصة مصر الخضر لما أجل العصفور نقر نقر البحر فأنا كبرت هالشيء قلت لا الموضوع لسه أكبر من هيك لو تخيلنا في محيط عظيم جدا اعظم محيط وبعدين في عصفور كل بليون سنه ياتي لهذا المحيط وينقر نقره ترى بعد كم بليون حيفرغ المحيط المائي تخيل انت لها الخيال هذا عصفور كل بليون سنه بيجي ينقر نقره وبروح بغيب بعد بليون سنه بيجي بأخذ نقره ثانيه متى ممكن يفرغ المحيط وضعنا مع الله اصغر من هيك بكثير ايش رايك والله العظيم أصغر من هيك بكثير لذلك لذلك من يهدي الله فهو الان بدي افهمها بشكل عميق عشان تتعرف ورك هو عشان تتعرف علي عبدي وتقترب شوي مني خطوات وما تفقدنيش وما تلحدش فيي بده نور مني أنا لعقلك ولا فلسفتك ولا دراساتك ولا هبلك مني أنا هدول يا رب سلمت كيف طير ليه ليش النور هذا وناس وتحييون أناسا؟ وكلا أنا هل ليست مني هل منهم من الاستكبار واللعب لما أقول دائما لهو لعب في ناس تلعب تلعب بعقائدها تلعب بالأديان تلعب بفلسفات يلعب قاعد هو لما دور لعب قاعد هو بدوث مثل ناس أنا أذكي منهم موهى أنا أذكي منكم حخربتكوا أنا أنا حصخر من أديانكم حصخر من الهيتكو حاس لكم إنه هذا كله كنفرد العب يا حبيبي العب العب العب, إلعب. أنت لو كنت جاداً، جادًّا لحرمك هذا الجد حقيقة، حقيقةً واستلام مع نفسك مثل هذه المسخرة واللعبة البايخة هذه ورحت تكفت لحالك عشر و ثلاثين سنة تبحث عن حقيقة اللي كل عقول أضخم منك ألف مرة ماتت وهي تبحث عنها بعضهم موجود بعضهم موجود، روح اجتهد يا بابا لا تلعب قاعد ويوم ما الله وساعة ما الله ولحظة ما الله يعرف أنك متوجه في الصدق. لكي تهتدي إلي أنا أقول لك والله العظيم. سوينا عليك بالهدايه لن يحرمك سيعطيك شيء هذا ومش بعقل ومش بمنطق ومش بفلسفة بشيء فظيع وحيعطيك إياه حتى ممكن يمرات بشيء يتعدى طور العقل النفسي والعاطف كمان الشيء ما يعبر عنه وخلاص ممكن تشك في حالك بس ما تشكش في الله ايش رايك إيش رايك تشك في كل شيء ما تشكش فيه شيء يجنن ممكن يتلاشى وجود من أمامك تترجع انت ويبقى هو في ضميرك شيء غريب وهي الايات مش تخذ انت ايه في الإطار الكلامي الثيولوجي انه جبر واختيار مسير ومخير مش هذا القصة في قصة أصعب من هيك بكثير لأنه <تصفيق> القضية ايه مش قضية مناظرة معادلة قضية كما أخذت لكم شيء أصغر من ذريرة أصغر من شيء شيء أشبه بالعدم بدون يستوعب ايش؟ المطبق كيف يتم هذا؟ كيف يمكن هذا تصير صعب جدا ممكن الحين تتخيل نملة تفهم نظيرة السوبرستين كثيرة مثلاً هذه؟ الأوطار الفائقة اللي والواحد تكون فهمها ولا أنا ولا مؤهين فهمها لأنها لو عندك تكتورها في رياضية مش هتفهمها هذه نوع خاص من الرياضيات يفهمها في على وجه الأرض كله قال لك الناس على رؤوس الأصابع سبعة ثمانية في الأرض كلها الآن تتخيل؟ رياضيات تتعامل مع أكثر من بعد مع ستة أبعاد وبعضها مع حد عشر بعد شيء بجنن شيء مش معقول وبدها خيال أكثر مما تتخيل مثل الان هذا القلم قد ما تتخيل كم حركة آه موشن يعني له ممكن تتخيلها هتقول حركته رايح جاي حركته إيه على الافق هذا حركته محوريا عدة محاور حركته فوق تحت حركته الدورانيه حركته اللولبيه حتطلعوا في الاخير ايه خمسة عشر نوع كلام فارغ في رياضيات نستوبس تقص هذه ممكن تطلع له سبعين ثمانين حركه ايش رايك تعال تخيلها ولا تتخيلها ولا تقدر تتخيلها ايش رايك موجود رياضيا هذه إيه تتخيل لملى عاد أنت ممكن تفهم رياضة هذي يستحيلين إيه أنت لست أصغر من هيك بإذاء القوة إيه الإلهي لا إله إلا هو إذن كيف يا رب أنتها خلاص أنا است معناها خلاص طال إيه حيقول لك من يهدي الله يا ربي ما بتصلي بعقلك تفكر هذاك بعقلك اللي بغرور بي هذا اللي صرت بيد دكتور وعنده شهادة بالفلسفة لا تصلي بما هو من أمري قل الروح من أمر ربي نفخت فيهم الروح بهذا الشيء اللي بعرفك قدرك وبخليك تشتاق وتتوق إلي وتطلبني وتتساءل عني باستمرار كن وفيا لهذا الشيء اجمل ما في الهندوسيه بتحاول تخليك تكون وفيا إيش؟ لهذا الشيء للنفخة الهي اللي فيه كذا نبقبوله وتتعرف عليها وتتخفف من أوهاق وأبهاظ الحسيات والشهوات والمتع واللذاء والكبشية والفخر والغرور والكلام والظهور الكلام الفارق هذا كله ذبح الناس خفتوا كل استخفات هذي حين إذن تبدأ تعرف معنى الهدايا اللهم أعطنا ولا تحرمنا طيب نأتي الآن إيه إلى الكارما يوجا أيوه الأخ وبكعنا إيه يوجتان الكارما إيه يوجا الكارما معناها العمل حنأخذ في الدرس الجاي إيه قانون الكارما اللي هو علاقة بالتناسخ وطبعا الترجمات فيه غير دقيقة بالمرة ناس فكروا الجزاء لا لا كانوا بيصدقوا معنى العمل والكارما بالتناسخ معناها جزاء العمل يعني بصير هي معناها لكن هي العمل كلمة كارما معناها ايه الكارما معناها ايه العمل الكارما ايه يوجا طيب هذه تناسب من احسنت الناس العمليين اللي بدهم مارس حياته العادية بده يشتغل وتوظف روح ويكسب وكذا ويربح وعادي وتعلم وياخذ شهادات ها انسان عملي مش مشغول بالشغله هذيك جاب قلت لكم الساعه 7 لازم تكون قاعد عمل ولا خياط عامل ولا عامل وعبده يقول لك دي باج هذا عمل عباد زي ما صلي عباد العمل عباد ممتاز في لهم طريق هذول لهم طريق برضو إلى الله إلى الحقيقة المطلقة لهم آ تقول له اليوغا عليك أن تمارس عملك بكل إيه بكل سلاسة بكل أريحية مش الشرط أن تعتزل العالم وتؤي إلى معبد أو كهف حتى إيه تجد الله لا لا لا يمكن لك أن تجده إيش في عملك وأن تمارس عملك لأنه حقيقة مطلقة قال لك الله الآن رجعنا الحقيقة المطلقة غير متعينة هذه مظاهر لها شو ممكن تجدوا هذه ذكرنا بالصوفيه المسلمين في القرون الاخيره البدوي يقول لك ايش ينبغي أن تكون مسبحة الصوفي ايش مغزله ونوله عادي النول تبعك بتخزعي الجلد هذا ها او المغزل بتخزعي عليه والنول بتعمل عليه السجاد هذا خليه إيش مسبحتك؟ طبعا حاولوا بسطوها بعض الناس ها فرقوه المعنى قال لك معقول خيط اذكر الله مش هيك هي المعنى هو هنا في الكرمه يوغا أعمق من هيك ممكن انت من خلال ممارسه العمل نفسه اه بتكون ايش تقترب من الله بالعمل كيف بشرط واحد انتبهوا بشرط واحد ألا تلحظ في عملك حين تعمله المصلحه الشخصية اني بعمله عشان ايش هعمل اكثر عشان ايه يزيد المرتب لا اي ضعت كلام فارغ بالعكس تقول الايه الفلسفه تقول العمل يؤثر فيك كما يؤثر في موضوعه انت موضوع له العمل له موضوعان اذا انت واحد منهم كيف؟ تماماً كالفأس الذي تضرب به إيش؟ مثلاً خشبة أو جذعاً مع كل ضربة أنت إيه تؤثر إيه؟ فيه، أليس كذلك؟ تؤثر فيه ومع كل ضربة أيضاً تؤثر إيش؟ في نفسك، في ذاتك، في شخصيتك عشان نبسطها كأن كل ضربة تحفر فيه إيه؟ شقاً صغيراً تجعله أكبر إيه؟ الكسر والانشقاق أيضاً تحدث شرخ في شخصيتك، لأنها تقول أنت منجز، أنت قوي، ها؟ أنت كاسب الآن، أنت على طريق الكسب، زاد كمية الحطب إيه؟ المشقق، المدكستر، حطوع هذي، شخصيتك بالطريقة هذه تسخن، تصاب إيه بالسخان الشخصية، تضخم، كل ما ضخمت الشخصية السطحية ضاعت الشخصية إيش؟ منك هذيك العميقة الكلية، راحت عليك، فإيش الحل؟ حل لك لا مارس عملك أي عمل كان، مارسه كما هو. بشرط ألا تلحظ ماذا؟ ألا تلحظ نتائج؟ أو عفواً للمصلحة الشخصية. هنا طبعا في لسه الشغلة أكثر تفصيلاً كيف؟ يقول لك الكارما يوجا هي في الحقيقة مش نمط مستقل تماماً. لا نمط فرعي أو ضمني أو تبعي. تعيش لا لأن مطتين الذكر. ذكر. لأن الذي يعمل في نهاية المطاف لابد أن يكون برضو إيه؟ واحداً من اثنين. وكل واحد من اثنين أمارس عمل مضيقة وبأخرى ولا مصصحيح والحية عمل يعني إما أن يكون عقلانياً أكثر أو يكون عاطفياً أكثر فصار عندنا الكارما يوغا تحت النمط العقلاني والكارما يوغا تحت النمط العاطفي كيف من هذا التفصيل؟ طيب فالكارما يوغا تحت النمط العاطفي اشترضى فيها الشرط الذي ذكرت لكم أنك تمارس العمل على أن تلحظ المصلحة الشخصية تلحظ أنك تعمل عمل بس خلاص إيه العمل وانتهينا واضح هنا في البهجافاد كيتا الفصل الخامس الآية العاشرة فمن يعمل الأعمال دون تعلق متخليا عنها لله لا تلطخه آثارها أبدا شوف قلت لك مع كل ضربة فأس ها تلطخ إنها استخن تتخثر بقوله صب التخثر تجلط ما بتنساب ها بالجمود كما لا يلمس الماء ورقة شوفت اللوتس شوف اللوتس هذه تكون على الماء كده ما بالمساء صفان الله وظل سابعة عليه هي قال لي زهيك واللوتوس هذه المفردات المستحبه في البوذيه وفي الهندوسية وعندهم وضعية برضو إيش اللوتس هاي تعرفوها الجلسة ها هنجيب بعد شوية ها. المهم فهذه إيش بالنسبة إلى النمط إيش العاطفي بالنسبة للنمط العقلاني إيش أهم خصائص نطلق كم شعناه وقبيلة قليل لا عندهم غير شخصي صح اله مطلق معناها ايش انا هو هو ايه هو أنا الكل واحد تنحل الاثنينية إلى إيش إلى واحدة أو إلى إيه أو إلى واحدة واضح جميل وبعدين في إيه؟ عنده هذا العقلاني زي ما قلنا إيش يشق عالم الجهل بسيف التمييز بين النفس سطحية والنفس إيش العميقة ولذلك هذا يشترط فيه مش فقط إيه ما ذكر في ال ال لا يشترط فيه ألا يلحظ العمل أصلاً يعمل وكأنه أصلاً إيش؟ لا يعمل كأنه ما في عمل ليه؟ لأنه النفس العميقه هذه في مرحلة إيه؟ تخليق التمييز تكون إيش؟ قائمة مقام الشاهد على مين؟ على العامل يعمل خليه يعمل لا سيب أسيه خليه أمر خليه يعمل, خليه يعمل. أه؟ أبدأ أسمي الثالث خليه ما دخل فينا؟ هو حر أه؟ لكن هذا مش نفسي مش ذاتي أصلاً طب إذا هو الحين إيه؟ شعرت بانفصال انفصال الزيت عن الماء عني مزب كيف بيدلح العمل اصلا عمل ايه وكيف بيدلح اثار العمل لا عمل ولا اثار عمل مرحلة هذه لسه اكثر ايش تجريدا أكثر إيه؟ تجريداً واضح اه نعم طيب عشان هيك في قصه عندهم لطيفه جدا قصه الايه الناسك هذا اليوغي والعقرب احد النساك كان جالس على إيه؟ ضفه نهر الجانج هذا النهر مقدس عندهم يعني يستحبون أن تدرب فيه رماد إيش الموتى بعدهم يحرقوهم عشان تكفّر لهم خطاياهم وبالزروء إيه بتحصل فيه عشان تكفّر خطاياهم على هن نتحدث عنه مشهور جدا جدا آه نهره النهر في أنهار كثيرة ومنها نهر إيش أندوس اللي ينسب إليه الهند نفسها من أنهار مقدسة ومن الهندوس منسوبون إلى نهر الأندوس المون فجالس على ضفة النهر المقدس في حال تأمل وإلى جنبه رجل يراقبه إذا العقرب إذا بعقرب تسعى ثم تسخط في الماء فمد يدعو بهدوء لكي ينقذها ومعروف العقرب ما شاء الله لها لدغته مباشرة هذا جزاؤه فخرجها بعد قليل إيش حولت في الماء مرة أخرى هذا العقرب المنتحر هذا زهقانا من الحياة هي فهوت فعادعي والتقطى فلدغته هذا بيشوف، وكرت هذا مرتين أخرين يعني كم مرة الآن؟ أربع مرّة تلدغوا، يعاود يخوذوا، يطلّح فأجي قال له؟ قال له معذرةً أيها الناسك يعني السؤال قال له، أنا قد الحجب اللي ما تحمل نفسك على إنقاذ هذه التي لم تجازك إلا باللدغ؟ قال له شايفة، أربع مرّة تلدغتك، هل تختلف؟ قال له عمل العقرب أن تلدغ وعمل اليوقي أن يُعين مستطاع إذا كان مستطاع أنا ما بعمل إيه عشان إيه أنتظر شيء وكذا، هذا هو إيه خاص بيراقبه كأنه إيه في حالة انفصال عنه وصل ماش، ولازم أمريكا طبيحه، زي بس شان بتلف وتشرق الناس وكذا عمر ما قلت أنا لا اليوم زهقاني مصدع مخ ذا قريب مش حاط عنه إلا عن أبو الدنيا عالو فيه لا أو هادأخر ساعتين خربتوه وكل ما هو لا تطلع الغصب عنه ما في وهذا هيك معتبر مسلم نوع من الإسلام الكامل شفت؟ لنا صلاتي ومسكمو حيا لله رب العالمين زين في هذا اللي وصل في قوة عاله إنما نطعمكم لوجه الله هذا المعنى خطير يا أخوان قبل أيام خطر لي فيه معنى لطيف وعجيب جدا بعض الناس ما, ما بفكر فيه بشكل عميق لما تقول لي وجه الله أنا بقول له معناها انمح الأجر هنا ما في حكاية أجر أنت لا تلمح الأجر ولا أصلاً هي تنظر إليه لا من قريب ولا من بعيد تعرفوا ليش؟ لأن وجه الله لا يعدره أي أجر تبتقول لي أنا أطلب وجه الله بهذا العمل لا لابتطلب جنة لابتهرب بالنار لا طالب فلوس، لا طالب حسنات أنت لما قمات لوجه الله هذه درجة عجيبة جداً أقول لك درجة عميقة جداً جداً من تألق المسلم ربانيته غير مفهوم على فكرة المسلم المعاصر عموماً هيك آه بس هذول الصوفيين دائماً والصالحين منهم لا يكاد يفهم العبادات والأعمال والخير كذا إلا أنه إياه سلم إياه للارتقاء إيش إلى رضوان الله بس إنه الجنة يعني والحور والعين والهرب من النار وبس وهذا مشروع وطيب في مقامات أعلى من هيك المقام هذا. في مقام دونه وهذا لا تبلغ المقام هذا لوجه الله لأنك كنت تقول لي لا لوجه الله معناها أجر أستغفر عظيم معناها أنت إيش جعلت الله إيش يعادل بالأجر استغفر الله الله أكبر من جنته وأكبر من ناره وبالتالي أكبر إيش من أجري هو عذابي يا حبيبي انتبه فتح عيونك مليح هذا قريب الموضوع إيش هذا هو هيك هذا دور أشتد إلي آه أعملوا كل وفاء وكذا من غير حتى ما ألحظوا هو هكذا في درجة شرحتها مرة انا ايه عن هيك شيء كانوا علاقة بالوجودية وكذا قبل الدرجة هذه وجه الله لا يمكن تصل لوجه الله إلا بالدرجة تلك ما هي؟ تثبيتا من أنفسهم لازم تبحث عن نقطة الارتكاز في ذاتك سأفصل هذا إن شاء الله في خطة أربون بعد أسبوعين عندي هيك أفكار أريد أن أحكيها في خطة بس هذه الفكرة سرقت مني زمان اه كيركي جورش قال قال اه لو أجد نقطة الارتكاز قال لغيرت الكون ما فيش نقطة ارتكاز فيه. بس نقطة الارتكاز مش اللي بحث عنها أرشاميدس أرشاميدس كان يقول أرخاميدس هل تعرفوها صعب قانون الطفو لو وجدت نقطة ارتكاز للأرض قال لي ايه عملت المعجزات صح بس وين يا بابا آه. احنا نقول نقطة الارتكاز مش خارجك داخلك فيك جوه ولو انت وجدتها خلاص فعلا بتصير اكبر من هذا الكون كله سبحان الله كائنا الهي ربانيا شيء العبد الحقيقي شيء فظيع شيء كبير جدا الله قال تثبيتا من انفسهم شوف تثبيت كيف تشعلها هذه آية غريبه عجيبه وشوف كيف شرحوا مفسرون شرح بسيط ساذج جدا جدا مفرغ انا انت ندرس الفلسفه كلها خاصه فلسفه كيركجارد عشان تحاول تفهم انت ايه؟ ايش تثبيتا من انفسهم ايش النقطه هذه التركيز الداخليه دا دا وبعدين ترتقي بعون الله ايش على سلم تثبيتا من انفسهم ايش؟ إلى معراج ومصاف لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور طيب فاللهم صحيح الحمد فهذه بالنسبة للقصة هذه ولذلك في البهغافات جيتا اللي بنترجمها إيش إحنا بهغافات جيتا إيش ترجمتها نسيته جبنا لك للمرة قالنا منه بعض الأشياء كتاب الضخم هذا نشيد السيد أو نشيد المولى لأن البهغافات معناها السيد أو الرب أو المولى الجيتا النشيد نشيد السيد آه. الالم والسرور عندي سيان الربح والخساره عندي سيان الجاه والعار عندي سواء استسلام كامل ما يجريه علي الله انا خلاص ارضي بيه آه. ليه مين ممكن ايش يفرق عن هذا المنطق اللي انفصل عن ذاته ايش السطحيه وانت بالذات السطحيه هذه تعمل يعني مين انقذ العقرب هذا بالذات السطحيه الجسم آه؟ مع وعيه طبعا وارادته ومين الذي لذر؟ الذات السطحية ما ومين اللي راقب وقال هذا عندي سواء وهذا سواء وهذا سواء الذات العميقة الذات فهذا أي الكرما يوغا تناسب مين آه؟ هذا المستوى يناسب مين العقلانيين نأتي الآن رابعا وأخيرا ممتاز إذا خلصنا على شخص نسبه كويس آه؟ إلى الراجا يوغا ويكون حدث فيها أطول من جميع اليوغات الاربعه هذه الرابعه والأخيرة ومن خلص محاضرة اليوم الراجا يوغا إيش الرجع إيه يوغا هذه الطريق الله عز وجل عبره ماذا أحسنت التجربة والمعيشة الاختبار الذاتي اختبارها بحفظ غزالي اختبار فضل اختبر عجيب ممكن هذا طبعا وتسمى عندهم إيش اليوغا الملكية الرويال يوغا بسموه بالانجليزي شو رويال رود الطريق الملكي إيش إيش الطريق الملكي دائما أول شيء نهايته فظيعة ما شاء الله الخصف. لذلك أول شيء في الراجا يوغا النهاية قمة عجيبة غريبة قال لك هذه متفرضة هتكون توصلت لشيء مش طبيعي ها وبعدين إيش صفة الثاني رقم اثنين عاد إنه محدد واضح وبعدين إيه يعني واضح عنده مراحل هذه فيها إيش ثمانية إيه مراحل أو ثمانية عفوا مراحل الراجا يوغا ثمانية مراحل واحد اثنين ثلاثة أربعة مهم هذه وهتشوف هنا إيه في استفادة كثيرة حتى منها ها إلنا يعني عفوا آه طيب طبعا الفرضية يوه الإخوة للراجي أي هذه طريق الملكي تصل لنا غير مسبوقة وذروة غير ملحوقة إليها فرضية ماذا نقول لحنا إيش تجريب مزبوط؟ نتحدث عن تجريب إذن في إيش؟ في عنا فرضية إيش الفرضية طيب؟ الفرضية مشتقة من النظر الهندوسية الفلسفية للإنسان اللي أصبحته أعتقد الآن الحمد لله على علم كافي إلى حد بها. اللي هي إيش؟ أن الإنسان ذو مشتويين مستوى السطح ومستوى إيش؟ القاع والعمق سطح بثلاث طبقات وهنيك شيء واحد صح هذه الفرضيه ممكن نختبر هذه الفرضيه ونبرهن عليها لانفسنا وطبعا هالتعبير هذا قاصر جدا جدا ليش لما نبرهن عليها لانفسنا يعني النفس العميقه صعب تضيفها لنفسك خلاص انتهى ما الموضوع فوق البرهان بس يعاش تخيل يختبر يجرب وبس ويذاق ما تقولش برهنت لنفسي اي نفس هي النفس نفسها يلي انت بلغتها فقط مش برهنت لها أنت بلغتها كشفت عنها يعني هو المطلوب الكشف عنها والكشف عنها يساوي عندهم ايش الاتحاد بالله معنا والوصول الى الله والاندماج مع الله ومعرفه الله وكل هذا هذه هذه القمه الاعلى كيف ممكن هذا قال لك ممكن جدا في عندنا ثمانيه ايش خطوات الخطوة الاولى والثانيه تتعلقان بتمهيدات اخلاقيه تمهيدات تنطبق على ايه؟ على كل الناس لابد يعملوا فيها السالكين يعني هذه التمهيدات الاخلاقيه تدور حول إيه؟ ضرورة ولزوم التخلص والتخفف من ملهيات ومن شواغل هذه الشواغل وملهيات قسمان شواغل حسية ذاتية وشواغل اجتماعية قلق اجتماعي ومشاكل مع الناس والحب والكره ودينني ودينت وسبني وسبني, وسبني ورفضني من الشغل الاخرية واضح؟ أه؟ الشواغل الاولى هذه الجسمية حسية. بسموه الإدمانات. أنا أعمل إدمانات. طبعاً للأسف محنى أي... إيه. الحين بتشوف لو سألت أي واحد وكان عنده نوع من الاستبصار بذاته تقول له تعزوا إلى ماذا فشلك في الحياة؟ بدي بكلمة واحدة من إنسان متنور مستبصر به بفشلين. والاستبصار الفشل على فكرة. ثلاث ترى ترى طريقة إلى النجاح. ممكن كل واحد يكون لأي شيء. أو ساري مكان كويس، أبوي كان قاسي علي، ظروف المادي كان سيئة جدا جدا جدا، الحرب اللي قامت وقاضت عليه مش عارف إيه كده كل واحد يجب لك يبكي سبب؟ كل هدول مش بسيط بصير مش فاهمين، تعرف إيش السبب الأعمق اللي يجمع كل هؤلاء وهو الفاعل في فشلهم شينهم جميعا؟ إيش؟ الإدمان، إدمان على شيء معين، مش قادر كان إيه تخلص من إيه من قصور ذاتي يخص شيء معينا، إيش رأيك؟ يعني واحد أتي قدرة، واو هالحل عنده ذكاء وعنده فهم وعنده حافظة. لو قعد كل يوم ثمان ساعات على كتابه كان حيجيب الأول عد دفع بامتياز وحيخلص دراسته في خمس سنين وحيوظف وكمل دكتوراه في ثلاث سنين تصير ما شاء الله ما عملش. إيش السبب؟ مش لأنه غبي ومش لأنه نقص فلوس ومش لأنه دد دد ما يقدر كان إيش يقعد ثمن ساعات كل يوم لأنه متعود كل يوم يغير ساعة ونص تلفونات أو ما يقوم منهم. وساعة ونص يطبخ البيض ويقلي الفلفل ويعمل كذا ويأكل ويترع ويتكرع ويرجع ينام ها والمصحيح ها وشوي يشوف برنامج تلفزيون لعل يكون في فيلم كذا بلاش يفوتنا يروح يشوفه ها ويلتقي بصاحبه هذا شوي يطلع يتنفس الهواء الطلخ في الطبيعة ما يقدرش مسكين ذبحته الادمانات هذه الذمه سخيفة ومن نستاهل حل منها ما قدرش كان أضعف منها دمرت له حياته واحد ثاني بيجي بيحضر اي مثلا دروسنا هنا ولا بيخش على الانترنت ويقرا كتاب وبقعد يبكي كيف ظلم زوجته هي موجودة الحين في طرابلس ولا في القاهرة ولا في القيروان وأحسن منه وأحسن من تربيته هي تربيتها أحسن وكذا لكن ليه ظلمها ترجع في نص ساعة بتف عليها وضربها وكذا الحياة مش قادر مش قادر تغلب على أسلوبه العصابي النرفز في التعامل والتعاطم عنه مش قادر وكان إنسان شقي أخي شريسة مش لا لا كنت تستطيع لكن أنت إيش مدمن على أشياء معينة إلى الآن هي أقوى منك لم تجاهد أن تصرعها أن تصرعك بسهوله والنبي قال ليس شديد ايه بالسرعة ولك الذي يملك نفسه عنده يلا الخطب اتعلم املك نفسك لن أفعل هذا مرات وبنجح مرات بفشل طبعا كثير اسول شغلات حتى في المسجد والله العظيم مستحيل تسمع اي واحد فيكم بده ببعث الله عليه ناس من احشب وأغرب ما يكون يا اخي شيء مش طبيعي في داخلي في مرجع يغلي بضبط نفسي مش في مصلحتي هذا لا دينياً ولا في سمعتي ولا في مقامي بدك تضبط نفسك ما في وبالسرباية تدوس عليها وما تعلقش على كل شيء بيصير معاك انتبه في ناس الان جالسين بيستنوا مني مش حعلق اه حغمز مش حعل اه انا بعمل مش هيك بدك شوي تكون اقوى من الشلات السخيفه هذه هو سخيف مش قادر انا لا مش سخيف مثلا بدك فانا بقول لك سبب الفشل الرئيسي هو هذا ايش رايك والاشياء الاخرى يمكن تماما التغلب عليها بدليل في ناس افقر منك وخلصوا ايش اعماله والله صحيح افقر بكثير في ناس هم في... كانوا في قمه الحرب وتفوقوا في اعمالهم في التجاره في الدراسة، في العلم في كل شيء وفي الحرب فوق روسهم شوفنا في العراق نماذج عجيبه فلسطين نماذج عجبه ولا مش مش شرط مش هذا بس انت تطلب العذر قاعد ما هو الفكره لا. بدك وجيته وهتلاقيها الفكره كل ما بحثت عن عذر تجده انا بقول لك اسهل شيء تجده العذر ايش رايك اسهل شيء بدك اياه عذر ولا مش واصعب شيء كسر حلقه الادمان الشيطانيه هذا بتخليك تدور في حلقة مفرغة في الأخير. عشان إدمانك، اكسرها تتغير شخصيتك، صح ولا لا؟ أنا بفهم إحدى حكم الصوم الكبرى هي هذه كسر حلقات الإدمان. إيش رأيك؟ الصائم بنغصب العنو. بتعندوا الشباب ما يكونوا رهقين ويبتلو مثلاً يبتلونه قبل العادة السرية هذه، ها؟ يبتلو بيبتلاق فضيحة مسكين بتأثر على نظره وعلى جسمه وعلى على حالته النفسية. حالة سيئة جداً جداً. ثابت الآن حتى بدراسات نفسية معمقة. تخيل. لها اثار سيئه للاسف موضوع ثاني ليه بضلو مرسم مسكين ومش محتاجها ادمان خلص تعود صار مو مشغول ما يعني إيه ما يعطيه السلوى والعزاء الشغله هذه بعملها حرام ومش فاهم ايش الدافع مش الشهوه الدافع هو هذا طيب نفس الشيء المستعبد لايه للقهوه للشاي للتلفزيون للحديث عن الناس يعني مجلس هذا لا له شو مهاكاته ومهكته مش هلكنا هذا ليش دخلنا قل والله واحد <تصفيق> قلوا والله، بعد يقول لك هل انتهينا؟ إذا خلف دوك يا ظلم إحنا هندوس إيه الله حسن عن هذا؟ مسكين ما عندوش هذا آه؟ لكن هذا عاد قاعد وعاد مع حفلان وعلان إيه بالست ساعات وحسن, وحسن وحسن وحسني وحسنين وحسنين ومحمدين جل مسكين متحود لأنه بيعمل هي جد لذن مسكين ليه؟ لأنه هذا بعطيه أيضا أشياء أخرى الضحك والخبط وكذا أو إيش عارفه ترضي مرسى بإدمان مسكي حركاته هذه الغبية مش فاهم هو وانو مدلن قاعد زوجتك مش فاهم آه. فلازم إيش تتخلص من هذه الإدمانات واضح؟ طيب ففي عبر إيش عبر خمستين الخمسة الأولى خمسة إمتناعات في أشياء معين بدك تمتنع عنها والخمسة الثانية خمسة إيه؟ انضباطية خمسة انضباطات بدك تضبط نفسك عليها هذا على الثالثاني من غير شرح الخمسة الأولى آه؟ تمتنع عن الإيذاء ما تحاولوش تئذي أي إنسان ولا أي مخلوق عندهم حتى ولا مخلوقات ولا عنكبوت ولا سيب كل شيء زي ما هو طبعا هنا هاي الهندوسية هنا وهذه بالذات تأثر بماذا؟ بالجينية المعفاريا المهم اثنين الامتنع عن الكلب وهذه من أسوأ السموم والإدمانات والكلب يسمي الكذب مرضي بصير مرض على الحان وعلى البارد ما حدا طلب منك يا أخي يا كذب ما حدا مهتم بخضيطك يا كذب يذكر غيره لماذا أي أدمى مسكين؟ أو. الشغل الثالث عن السرقة طبعاً السرقة فاية منظوره حني أوسع بكثير من منظور مش سرقت الأموال وكذا هذا الشيء بشكل حتى سرقت إيه النظرات صح سرقت المعلومات سرقت الشرف مش عليك والجهل مش عليك مش تبعك هذا ليه تسلوك ورنا الصحيح إنه بقال الم اللي اللي شو اسمه المتشبع بما لم يعطى شوف كلام العظيم قال لك كلاس ثوبيزور بس أنت مش للك ثلاث في الأخير هذولا الصوم بمشي لك هذه المستعرات مش مستعونك أنت ما تسرق الشغلة مش إلك ما تدعي شيء ليس لك آه, آه بعدين امتنع عن الشهوانية الشهوانية الحيوانية امتنع عنها في الأكل وفي الشرب وفي الجنس امتنع عن الطمع الجديد طمع والطمع طبعا إله وراءك برضو إيه؟ أكثر شيء بالمحسوسات والمشتاهيات أكثر شيء الممارسات الانضباطية الخمسة أول شيء النظافة والطهارة طهارة الجسم قال لك وطهارة إيش؟ الوعي والنفس تحاول تطهر قدر المستطاع ثمين القناعة ترضى بالقليل ما تطلبش الكثير عكس طمعه هناك ضبط النفس عموما كنت تروع نفسك تضبطها الجد والاجتهاد تتعب اخلق بالصبر الصبر يحظى بحاجته ومدني القرع الأوابي أن يلجاء أخيرا تأمل الألوهية تفكر في الله عز وجل هذه الخمسة إيش؟ الآخر عن ضباطية. نأتي الآن الخطوة إيش الثالثة؟ هذا الخطوة الأولى والثانية قلناها لخصناها. الخطوة الثالثة من الخطوة الثامنية نعم اللي هي بدنا نحفظ إيش؟ الجسم في حالة من إيه من السكون. نتحدث عن يوجا نتحدث إياه عن يوجا قاعدينها. بدنا جسم إيه يسكن؟ طيب كجسم. فعشان يسكن لابد إيه نريحه؟ صح ولا؟ نريحه. كيف نريحه؟ بوضع معين. position, position. وهنا يحفظنا التراث الهندي 84 وضع. يعلق بعض المفكين غربيين يقولها شوف لكي نرى الثراء والمدى الوسيع الذي ذهب إليه إيه؟ فكر الهند في هذه المسائل. معاملة البدن حاول السيطرة عليه كمان. شيء غني جدا جدا جدا جدا. 84 وضعا من بينها خمسة فقط. هي التي تصلح إيش لهذه اليوغا للراجي يوغا خمسة أشهرها وأكثرها شعبية الوضعية المعروفة بجلسة اللوتس. عارفينها كيف يجلسها كذا ينصب عموده الفقري تماما من أسفله حتى إيش الرأس تماما وبعدين الإجلاة تتصالبان بحيث يضع قدم كل واحد على فخذ إيش الأخرى ويضع يديه في حضنه بهذه الطريقة بحيث يتماس الإبهامان فوق بعضهما وهي يجلس. طبعا هذه الطريقة متعبة جدا في الأول مريحة متعبة جدا في أول أشهر من جلس وجلسين هتقول أشهر شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة تنهلك وانت قاعدها. لماذا؟ لما تثيره من توتر عضلي شديد توتر العضلات تعمل بشكل متعب جدا وبعد أن يألفها الإنسان صور ويتأنس بها تجدها مريحة الى حد يدهش مش عيثندك تعطيه غير عادية فعن تجلس النظر الان بالنسبة للنظر يحذر اليوغويون الهندوس عموما من ماذا؟ مما يأمر به المسيحيون بالذات اللي هو اغلاق عينين ولا اغلق عينيك لا لأن الشرق يخاف من الباطن كما يخاف الغرب من, إيه؟ من الظاهر الغرب يخاف من الأشياء اللي يشوفها بالعينين والشاقيون بون إيه؟ من باطنك وحتشوف أنت أكثر مشكلتك في باطنك هي، مش في الظهر الظهر سهل التغلب عليه ممكن حتى أفن عنه في يوم الأيام بس الباطن هذا القرد هذا النطاط هذا حيجننك هذا أصعب شيء الباطن فلذلكم إيش؟ يحرصون عليه ان أن يغلق الإنسان عيني نصف اغلاقه ومش على أخير وكذا نصف اغلاقه وأن يركز نظره على قاعدة الأنف عشان يحاول بإذن الله <تصفيق> صعب او على فم المعده هذي أسهل، م, شوفت؟ آه, على فم إيه المعدة؟ لكن هذا عقائد لا نفسي صعبة. آه. على فم إيه المعدة؟ واضح؟ كيف هذه بعد أشهر حتكسبوا إيش الراحة؟ زي ما قلنا، هاي لي وضع أكثر أوضاع مريح. آه؟ لأن هذه الجلسة تحدث تخدير جزئياً لإيه؟ لإعصاب إيش الطرف السفلي. آه؟ فتخرينا خلاص تفقد الشعور بين أنت. فهذا يعطيك شعوراً بالراحة والتسيل واضح؟ طبعاً. هل بالنسبة الخطوة إيش؟ الثالثة نأتي الأهل خطوة إيش؟ الرابعة بعد أشهر من جلسة اللوتس هذه والتدريب والتمرن عليها بصير عنا إيه؟ سهل التغاضي وممكن حتى مش إيه التغاضي لا وتلاشي التوتر العضلي هذا لما قلنا خلاص بذل تلاشي لكن يبقى إيش عمل عضلي آخر متعب وبشتت الانتباه وهو إيه الجهاز إيش؟ التنفسي النفس ومعروف النفس غير المنضبط الكود هذا المشوش هذا هذا مزعج جدا جدا جدا جدا ممكن يعمل لك احتقانات في الحنجره تقعد تسلب كذا اراء عليك كل شيء ها بدنا احنا هدوء كامل تركيز ها كيف هنا عندهم اليوغا وتمرين كثيرة جاي تلقى واحد يعلني بعضها عشان القراءه عشان كذا ها بنضمن اي اليوغا بتعلموها المجاورين حتى عندنا وبتعون الني هذول وبتعون الاشياء الاصط... النوافخ هذول بتعلموها يا اخي اللي ارغول انه هذا تستقدر ارغول هذا يظل يرغي لنص ساعة نفسه أحد يخرب ما يقطعش لا لا يرمي يرمي بالزبد زبد زبد أبيض كيف؟ هي آلية هذه صعبة هي الشهيخ من منخر والزفيه من منخر الآخر عندك أنف وحد صار أنفين إن شاء الله هذا الخرده ها. يسحب هواء من أنف من المنخر هذا يسموه منخر، هذا هو. كله هذا أنف يسحب الهواء من هنا نعم، معروف هذو تعامل الأوبارات، هذو كله، كله أبديك ساعة ساعتين تقدر عادي هيا خور شاف واحد يهودي قال له تبع الـ الـ الناي هذا ها الناي كله هل جد. قصير جدا ما في له صدر ولا كذا ورجسناه قا قا بطل قال له شوف مين أطول نفس له أنت مستحيل أنا أطول قال قطع أنا نفسي وهذا اللي كيف أكيد تتسعة عند عبد الباسط وخمسة وعشرين كلمة. فانا كيف من وين جاب حبيبي وين شل بياخذ الشهيق من نفس والزفير من نفس آخر. كان يمكن ثمان سنين صار فيه الحفظ هذه تعال الأطراد. لما جابوا الإيراني تسع سنين. صوته جميل جدا جدا جدا والنفس يا حبيبي عند عبد الباسط. فأبو ياسين عاد عنده ما أعرف هذه هذي قال لي شوف قال لي كيف بتشوف قال لي بتنفس واحد واحد واضح. كان واضح على تطفل صغير من دربية عن شغلة هذه تخيل؟ اليوغا تضربك الشيء هذا تأخذ نفس من هنا؟ تطلع نفس من هنا بعدين إذا نجحت أنك تعمل الدورة التالية 16 واحدة شهيق هيك لازم تعملها بالعدد هذا و 64 إيقاف للتنفس و 32 واحدة زفير. خلاص إذا تعمل هالترتيب هذا في نفسك ترتيب النفس تنظيم للنفس لبعد بعد ذلك تصل لدرجة بزول حتى إيه توتر إيش. عضلات التنفس بصير خلاص بالسكينه انت الان في إيه؟ في سلام مع بدنك خطوه صعبه بس مش الأصعب الاصعب في جيت ايضا في مكان ليس فيه رياح في مكان ليس فيه رياح لا يرتجف نور السراج في نور داخلي بدك ترخي شد هذا الهدف ما في توتر عضلي ما في تشويش ما في كذا كذا النور يبقى ايش متوهج تماما لا يطفى ولا يرتجف لا يشوش الرؤية لانه لا رياح لان مهم جدا النفس قال لك عندهم هذا عندهم التمييز هذه خمسه انت الان وحدك مع جسمك للاسف وانت قاعد هكذا ما في اي مشاكل داخليه منك لان عضلات كذا فتح الباب رجعت للعالم قفزت للعالم راح كل شيء عليك ضاع التركيز عبر ربع ساعه انكسر شيء تخدي بتصيح مشكلة إيش حنعمل الآن تعامل مع إيش هالحواس الآن السمع وكذا كيف حنعمل هذه هقولك قبل شوي كيف السمع يدركها السمع هذا خطير جدا أو 20 ألف حرق هذا في الثانية يلتقط بسرعة وإيش واحد من المئة وبعضه لك واحد من الألف من الثانية يدرك فرق الصوت مخيف شيء معجزة كبيرة اللي في السمع هذا تخيل ولذلك أنت ممكن قالك إيش يعطيك صوت من هنا وصوت من هنا والفارق بينهم واحد عليهم من الثانية وتدركه في نفس الوقت خطير ولولا عندنا القدرة هذا السياق كان الدعاستنا الصياح في في شوارع بال كل يوم لكن زي زي زي هذا الخنف هذا الإجل كل ميتين شغل كبير هالمشأ بنتمتع فيها مش فاهمينها عشان أقول لك ليست الانتفاع بالشيء فرعه إيش تصورين تنتفع ومهيئ صممت مش فاهم حاجة عن عن وضعتك إذا شوفنا سووا خطوة، إن شاء الله بسووا عن عجائب شغف حرف الإنسان، وفي أنفسكم العجائب الفزوجية كدة. إيش أنت تتبه أنت؟ أنت فيك أجهزة وكلمة دش فهم لسه وعايش به أنت، وهم هاي وصلت مش عن نفسك ليش؟ فالآن يجي نيجي الحواس. طب ممكن؟ أسيطر على الحواس بالطريقة هذي بمعنى إيه؟ الحواس تصل عندي نوافذ أفتح وأغلق وأخ ما بدي؟ ممكن نعمل الشيء هذا؟ ممكن. في إمكانية وهذا يحصل معنا كلنا هذا كله بيحصل معنا. كله يحصل معنا. كم مرة اتفق إيه معك؟ لك تكون جالسا هكذا واذا بصديقك او بزوجتك تقول لك ايش هذا خرجنا يا اخي خمس مرات انا محمد محمد خمس مرات والله العظيم ما سمعتك انت صادق وهي صادقه هذا كل يوم زوجتي قالت لي ايش في قلت خمس مرات وانت لا اقسم ما سمعت ولا أحد كنت بفكر في قضيه وقت الجل ولا ابدا والحمد لله عندي القدره هذه بفتح التلفزيون بتابع برنامج مرات ومع اولادي بتنططه وبكتب وبفكر واقرا عندي تعود, تعود يمكن بس فبصير معنا معناها إيه؟ هي بتقول إيش إنك إتنا ما سمعتش؟ طب إنت الحين السؤال علمي وفلسفي. سمعت أم لا سمعتش؟ غلط ما سمعتش غلط غلط غلط غلط غلط غلط غلط مسألة تعريف دفنشن كيس هذه. هذه مسألة تعريف دفنشن ساخر هذه. تشغل التعريف ما هو السمع إذا قلت إن السمع هو ارتطام الموجات المتضاغطة الصوتية هذه بإيه؟ بالطبلة وتحريك عضائمات الأذن هذه فقد سمعت لهذا السنة أكيد سمعت وإذا قلت أن السمع هو نقل هذا إلى إيه الدماغ وتحويله إلى وعي به فأنت لم تسمع واضح على كل حال فيه مسألة برضو إيش تعريف علمي ما هو الصوت إذا كتعد مرة أنا الصوت ليس هو الموجات صح مستحيل موجات الحال هذه ليست هي الصوت هذه موجات سمها متى يمكن أن نطلق عليها صوتا حين تترجم في الوعي عندك تنسميها الصوت يعني بدليل ان إحنا الآن لو صورنا هذه الموجات بجهاز معين اسمه تصوير موجات، يستحيل أنت من صورتها تقول هذه صوت صك الباب، الباب صك بالموجة هذه، وهذا الصوت زائر أسد، مستحيل صح؟ ما تعرفش مستحيل. إذا متى يمكن أن تسمع الموجات صوتا؟ إذا ترجمت في الوعي الإنساني، يعني إذا سمعت كصوت، كيف تسمع كصوت؟ مش بالعُضن، بالعُضن زائد إيش؟ الدماغ والوعي. هذا اسم الصوت، لذلك في سؤال فلسفي فيزيائي يقول لك في غابة ليس فيها أحد وقعت شجرة هل لها صوت؟ ليس لها صوت لا. ليس لها صوت، ما في. لا يكون صوت، الصوت صوتاً أو لا يكون الشيء أو الموجات المنتشرة هذه حسب قول دبلر لا تكون صوتاً إلا إيش إذا وجدت جهازاً واعياً التي تخطوها يترجمها صوتاً فالصوت مش شيء في الطبيعة، ما رأيك؟ صوت شيء في الدماغ، فالطبيعة في أمواجوبة أساس خلاص، أنت هذه فإذن اللي جالس سمعت غلط اللي قال ما اسمعت فلا تسعلوش ها غرط هذه مسألة إيه تعريف اليوم قلت لكم يجب ندرب حالنا احنا أو ندرب أولادنا أن أكثر الأسئلة لا تقبل إيش ها الجواب ها وأكثر قسمة الفكر ها دائما عندها الرست فيه رست دائما نقول لي بلا رست ما فيه لنا كله فيه رست بيضل عندك ازاي بزاي عاملك مشرك جديدة وتفتح لك صندوق جديد وهكذا كله مع رست كله مع رست أكثر على أ اللي هذا ما عنده درسته كذا هذه الأشياء التافهة الصبيانية الصغيرة اللي هي لا تقارب الحقائق لا تقارب حقائق أي شيء إيش رأيكم؟ هذه هذه الموضوعات طيب فنرجع الآن إيش اللي الراجع يوقع هذه تعنا يا إخواني أنها تحول هذه الظاهرة الاتفاقية الصدفية إلى إيش؟ إلى مسألة إيش؟ تصنيع مسألة إمتلاك أمتلكها أنا صنحها تحكم كنترول وقت ما بدي أنا خلاص قررت الآن إيش؟ كيك. مش هسمع شيء تصدق؟ تصدق مش هأبصر شيء مش هكوف أنا الحين بدي أفكر في اللا شيء ها؟ شيء لا متشيء لا متعين حقيقة المطلقة هذه ما في، عبر المراس والتدريب تصل لك له في الحالة هذي تحكوا عن أكبر قديس هندوس الخلال 19 راما كريشنا ما كريشنا معناها بتعرفوا أن الإله تبعوا ماذا كان؟ معناها الأسود هذا أرامك ايش عاد مش الكرشنا ذاك اللي قبل المسيح ب 1900 سنه اه رامك هذا قديس القرن 19 مشهور له كتبات وشروحات على الفيديو وكذا مشهور جدا أكبر قديس وعنده أشياء عجيبة وعجزات كذا هذا كان ايه طبعا ماتوه بسرطان ايه الحنجره الفرنكس فكان مرة عند الطبيب المعالج فحب يختبر النسيج المتحلل هو نسيج المتحلل هذا تبع الحنجرة ومؤلم جدا هذا فلما وضع المسبار اتالم قال له لا بعدين قال له عفوا لحظه لحظة سيبني لما عطيك اشار قال له ما راح ركز ودخل، شاهدت تحكم بعدين قال له كذا قال لك مارس كأنه, كأنه قاعد بيشتغل إيه على الخشب ولا شيء في الحظة عنده عمل عادي. فلما بتسمع انت أنه عروه ابن الزبير وهو العمل، قبل الرامة كرشنة قالوا لا الرجل فيه جنجلين هذي قالوا في الصلاة وأنا بصلي وأنا آخر شيء وأنا جالك كذا، تفضلوا أجل، قاطعوه رجله رجل. رجل كامل، مش كذا قضعوها وحسموها بالزيت الحار كذا ولم يشعر بشيء وإذا حين سلم قل لهم هل فعلتم؟ قال لك قالك الهندوسية هاي؟, هاي المسلمين كمان يا أبطال هذا تابع هذا عارف الزبير هذا أبوه كان هي الزبير تابع جيله هذا من الرواة الكتب الستة تابع وقال لك أنا إحنا إحنا مسلمين عنا إيمان ايش ولا ولا صفر لانه علاقه بالتابعين ولا بالصحابه ولا فاهمين حاجة احنا احنا وبلين والله انا ما قلت مسخنا الاسلام كله واحنا مسخنا عمر مسخنا عمرو ومسخنا كل شيء مسخناه مسخناه حتى اللي بيتحدث عنه بطريقة ممسوخه مش فاهمين شيء وهذا شيء طبيعي طبعا في الأخير انت طبيعي تتحدث من منظورك وهو مش حتى الشيء العظيم تتناوله انت ما بتتناوله بحجمه ما تقدر ليش بالمصحيح انت بتغرف المحيط بحجم ايه يديك فكانت صغيره المحيط طيب بالنسبه ايش لموضوع الحواس هذا اه انت الآن قال لك إيش؟ أصبح العقل وحيداً مع أفكاره خلاصاً قطعة الصلة ماذا الآن؟ بالجسم وانقطعة الصلة بالعالم إيش؟ الخارجي مظبوط؟ ضل العقل مع إيش إيش؟ مع العقل العقل مع نفسه وحيداً مع أفكاره لم تنتهي المعركة بعد لأن أسوأ وأشهر خصوم العقل هو العقل نفسه في سؤال في السيكولوجيا في نفس التربة وبالذات وغيره بس اطرحه كم يستطيع المرأة أن يركز في فكرة واحدة وحيدة لا ينتقل عنها منها إلى غيرها أكثر شيء أكثر واحد هيك عبقر شاطر ثلاث ثوان ونصف الثانية بعد نبروح ما يقدرش ما يقدرش فالحقل رجل ما يكون إيه وحده هل هل وحده كيف لو كان حتى في الضجة هذيك يكون خرج ما انهبل من جن لكن نحن يكون لسه وحده معها وكل هذا التركيز والانفصال عن العالم ايه الحس يكون عن الجسد نفسه وانت حين العقل، العقل مع العقل قال لك هذا العقل مثل القرد يشبه في الهندسية، مش تشبيه مثل القرد السكران شوف قرد السكران انت كيف هذا؟ بتحرق بتنطط وعدو قرد ما شاء الله سكران كمان شاعر بالنشوة باللوس كذا بتنط بطنطنط ووحب يجي وهبل يشبهون العقل في غائيته, غائيته وعن تضرام حركته شو غاية يعني؟ إنه ليش بنتخم الشيء إلى شيء؟ لشيء؟ هل في غاية؟ ما في عقل هذا مثل خد المجنون كل في أشياء ما فيش الحين تلاقي واحد بسمع كلام هذا بسمع كلام عن خردة النطاط في زوجته كيف كيف حطتك رافس على الطبيخ ليش الكرافسين على بقول الكرفس؟ إيش دخل خردة هذا؟ زي... هو هيك عقله <تصفيق> مثل بينك بونك أنت عارف كل بينك بونك هذه طبة شو اسمه الطاولة هذه؟ آه ترميها أنت آه لا تطير آه لتصدم بالجهل التي وجهتها إيه؟ إلا أي رسماء ترتد في حركة الطيران نزقة مجنون مهووسه لا يضبطها ضابط العقل قلق زيك زي البينج بونغ ها فالقرد اللي النطاط هذا هو عقل الإنسان مشبه به سكران قالك لا مشيك وبس لا هو قرد ها نطاط سكران جذلان آ مجنون مجنون هو أصلاً مجنون ها العقل زيهك حركة دعشي لا لا لا لا مش زي هيك هو قرد سكران طبعا ونقطة طبعا ها ومجنون يرقص رقصة إيش القديس فيتوس آه. رقص هذه كأوتش بالكامل يعني ولا شيء ما لهش معنى نرقصه للسكران لا لا مش هيك آخر شيء وهذا آخر تشبيه عندهم هو القرد السكران المجنون اللي يرقص رقصة القديس فيتوس الذي تم وخزه بإبرة حادة لتويه شكينا فيها وكيف حيصير هذا قال لك هيك العقل حاول شبه ننفصيها ما بدك يركز على شيء العقل هذا وين تقولي بدي اقعد واتامل وافكر واستغرق وين ما بخليك ما بخليك تقعد معه وتبدا أقلك لك فواحد قال سهله نسد عليه باقامه السدود كل ما إيه؟ ما يصب فيه من مياه النهيرات والجداول وهذا ما قامت به الخطوات ايش السابقه بجدارة صح ولا؟ الخمسة خمس خطوات حب عزة. قامت بنجاح ممتاز بإقامة السدود أمام كل إيش الجداول والمسارب والنهيرات التي تخلف الماء إيش في بحيرة العقل الرجراجه راجئة المرتجلة المجنونة حنسكر كل شيء سكرنا قال لك لا يكفي وحاسكرنا عملنا قبل شوي قلنا وقاعد هاي هاي العقل وحيدة مع نفسه احسنت. أسفل البحيرة في منبع للبقبخ يا حبيبي فأسفل بحيط العقل قال لك تنبع من هناك تطلع البقبقات أه؟ تتشكل بقبقات مستمرة بقبق بقبق بقبق بقبق. والبحيرة أي شكل غالة؟ تهتاج بشكل مستمر مع أنه إيه؟ المنابع الخارجية كلها إيه؟ سد الطريق معها وكان لابد من سكة لكن لست البقبقات هذه ما البقبقات هذه؟ الذكريات وسلاسل الخيال معقولة، المجنونة التي ما من رابط بينها أو إنه وجد أحياناً فهو رابط في شدة الوهاء والضعف. تخيلات غريبة وأشياء غريبة جداً مش طبيعية. وهذا العقل. أنت لو لو يمكن آه يعني ترجمت هذه النص مباهط والنزقات العقيمة بعتنا لمدة خمس دقائق فقط آه بشكل مرشوق أمامنا لا رأينا لو لا يمكن أن تقرأ شيئاً أكثر من الجنون النفسي يجنن الجنون هذا العقل إنسان غريب يا أخي هو فاضي إيش حنعمل طيب؟ كيف يمكن وقف هذه البقبقات، بقبقات الذكريات والأشياء كذا، والسلسلة الوهم والخيال هذه المعقد المتكرر بشكل انشطاري ذري؟ كيف؟ قالك لازم في آلية أديبه، ولا مشكلة مش عاجز نركز مش عاجز نصل، ماش حنصل للذات الباطل معناها؟ نها، مشكلة ضلينا مع الذهب هذا الذهب القردة تبعنا في العقل إيش حنعمل؟ قالك سهل العملية أو ينبغي أن تكون سهلة هي سهلة وصعبة أنا أقولك هي مستهلة ولا صعبة هي بسيطة وصعبة صراحة. هي بسيطة. توصل بجملة واحده وصعب إنك يتدرب على هذا. إيش هي؟ في الفترة هذه قال لك أنت لما تصير العقل وحده ومع نفسه أترك العقل وبقبقاته خليه بقبق كيف ما يريد. مثل ما عمر ايه إيه؟ قرقي كما ايه شئت أن تقرق لي. ما؟ يقرق. خليه بقبق خليه بخب لك. ريثما يكف عن بقبقاته ما أنت جالس في الوضع التام هذا؟ الهادي الساكن منفصل عن العالم وعن الجسم. بقي هذا القردة الذي يبقبخ، خليه يبقبخ. هاي تفني إيش؟ البقبقات نفسها. هاي سأحسنت. يستنفذ الطاقة. يتعب. لما بتنام تقولون بتصير لك صح؟ وأنا بصيره بصير أنا كل ما بنام جنون كل يوم. أنا بق بكون عبانت مرة. بعمر أشي النوم. بعد عبان هلك. بروحك بنام. بقرأ ورتبائي. مرات بقداش كمل ورث. بدخل بعض بعض كلمات تصير فظيعة وبتصير أشياء جنون جنون, جنون. أشياء أنا بقعد ما بضحك على بضحكي ما بضحك شيء مش طبيعي ها افكار وكلمات لا رابط بينها باي طريقه مطروخ والله العظيم شيء مجنون شيء لا غير عادي هذا العقل لكن بضل هكذا ويجن لحظات بطريقه لا أنت بعدين ايه مستسلم إيه هناك يستسلم لا للنوم لا للاستفسار والتنور شفت انه اخي ولذلك يقول هكسلي قال هؤلاء الناس طوروا مهارات ها في التعامل ما قالش حتى مع النفس لسه هو عقل قال مع البدن آه. قال لم تخطر على بال الغرب غربنا يوما على بال يعني ولا ب... ولا بتخيلها يعني ناس خطرين الغرب مستغرب كثير كيف واحد هندوسي بيدفن نفسه حيا في رمل مثلا 40 يوما ولا نفس ولا اكل وشرب بيطلع حي بعد 40 يوم ايش عادي فظيعين جننوهم هذه شغلات اخطر من تدفن نفسك حيا 40 يوم اخطر بكثير كيف كيف ممكن ايقاف حركه العقل هذا القرد النطاط قال له وفعلا رح نصير معنا بشكل تلقائي بس للأسف بنخدر الى ايش الى النوم لنطمن نوع ثاني عاد مجنون كمان ثاني هم بيقول لك عاد إيش بدنا بين المستويين بدل ما ناخذ النوم لا ناخذ لا ايش للغوص في العمق هي بدنا إياه ما ننامش عاد إذا وصلت لهيك له بتكون أنت ممتاز بخذ هذيك الخطوتين وبنده كل شيء تكون حققت تخيل تدريب عجيب غريب جداً جدا وهم يعطونا إمكانية هذا الشيء يقول لك العقل العادي، العقل العادي، إيش هو وصفه؟ هل خردة نطفة هذا اللي هو دد هذا العقل العادي. في دونه العقل الهواسي، المينيك مايند هذا، المينيغ إيه مايند؟ العقل الهواسي، المهووس هذا. شوفت الخردة نطفة هذا لسه؟ هذا مؤدب وشديد الانضباط. بالنسبة للعقل مين، المهوس هذا. لما قلت لاقونا المهندس هذا صاحب مجنون هذا، وهذا هذا بكت وهذا ما بركز لسه، لأنه عقلي يفكر بطريقة هواسية مسكين. تدخل أموره عنده بطريقة لا يقومها منطق شيء جنوني تعروف آه. ما... هذا لسه تعبيره آه. فهذا العقل الهواسي فقال لك إيه؟ طيب نريد الآن عقلا إنجاز حاله إيه العقل إيه هي فوق العقل العادي في الانضباط والتحكم بمقدار ما يتدلى إيه وينحط العقل إيه الهواس عن العقل إيه العادي المفروض يكون تناظريا موجود هذه الإمكانية وهي موجودة طبعا هذا العقل العادي نقطة الصفر هذه في العقل هوسي. مائنس خمسة مثلا إيه بدنا إحنا إيش بلس خمسة شفت؟ عقل تحكم اللي بوقف إيش البقبقات هذه هل هذا ممكن؟ قال لك ممكن ولازم تصل إيه للدرجة هذه ممتاز آه. يقول الحكيم إيش طبعا آه. في الأوبانيشاد نوع من الأوبانيشاد اسمها الكاتحة كاتحة أوبانيشاد بقول حيث إيه تقف وتجمد جميع الحواس آه. ويهدأ العقل ويستخر ولا يتدبّد الذهن، الذهن عفواً، ولا يتدبّد إيه؟ الذهن حينها يكون المقام الأعلى. كله. الحواس حواس والعاقل والذهن كله يسكن. قال هذا المقام الأعلى. سبعة. الآن في عندنا إيه؟ سبعة وثمانية إيه؟ آخر الخطوات. في الخطوة السابعة الآن بعد الخطط البقبقات هذه. تنحل الاثنينية وتذوب في وحديه خلاص انتبهت الحين ايش العمق الذات الحقيقيه المرتبطه بالكلي الان خلاص بصير واحد كله اخي هذا بسموه الصوفيين عندنا ايش الاتصال هذا بسموها ايه الفناء والاتحاد والاندماج يبدا يصير ايه كل واحد عبر عنه الفيلسوف الالماني شيلينغ مره ايش قال قال في مثل هذه اللحظة لا يعود الزمان زماناً بل لا يعود ثم الزمان اصلا لأن الأبدية والسرمدية تغوص فينا هي بتغوص فينا احنا. شوف كان هم يستوعب حالي هذه هذا ممكن إيش اليوغاء يصلها دائما مع كل تمرين من هذه التمرات الفجئة في الراجة يوغاء إذا كان من أهل إيش هذا الشيء وآخر شيء ثماني عاد بعد حل اثنينية يصير عنده مقام سمادهي مقام المقامات هذه مقام هذه القمة القمة الملكية اسمها سمادهي آه يعني مع الله السماده معناها مع الله عز وجل هو هيك في عندهم عبارة غريبة جدا جدا إذا إذا كان مع الله حالة معيه هذه تامة واندماجية معناها ما في حدود وما في قيود وما في نهايات صح ما في تعيونات طيب معناها العقل الآن بفكر إيش بشيء أو بلا شيء؟ أحسنت يفكر بلا شيء قال إنه اللي سماه بتنمية العدم يقول هذا العدم هو يفكر الآن بلا شيء؟ مثلاً لو فكر بشيء لا يفكر بإيش؟ بما حدود وبمتناهٍ وبمشخص وبمتعين لا لا التفكير بلا شيء لكن هذا لا يعني قال لك أنه لا يفكر بشيء ويفكر بلا شيء وهذا لا يعني انه إيش؟ لا يفكر بشيء يعني هو يفكر ولا لا يفكر يفكر بس يفكر بالله شيء يعني ايش بالذي ليس كمثله شيء الذي ليس كمثله شيء بالضبط هذا هو الترجمه إيه؟ الهندسيه الدقيقه الى الايه القرانيه يعني حين تفكر بالله وتكون مع الله سمادي هل سماجي فانت تفكر بالله يساوي بنفسين لا شيء يعني الذي ليس كمثله شيء ولا تقول انا لا افكر بشيء لا تفكر انت لكن لا بشيء بلا شيء هذا حد السماتي اخر شيء وهذه هي الذروه الملكيه التي تاهلها تاهل عفوا ايش الراجل يوغا صاحبها ومتعاطيها وممارسها ايش للوصول اليها لذلك سموها ايش اليوغا الملكية اليوغا إيه؟ الملكيه اعتقد هذا عرض يعني إلى حد ما مفيد ان شاء الله وغير مخل كثيرا بأنواع هذه ايش اليوغات الاربعه اللي بتجيب عن الهاجس الأكبر والحلم الأعظم لدى إيش الهنادكة عبر تاريخهم آه يعني ما بقي إن شاء الله في المحاطرة الثالثة والأخيرة على الهندوسية آه هو تعريفي ببعض إيه الأشياء الأخرى كما قلنا بالعقائد أجزاء أخرى من العقائد بمراحل العمر المختلفة بالطبقات نظام الطبقات ولا بد أن نتكلم في النهاية عن, إيه عن السيخ طائفة السيخ لأنها طائفة إيش متولدة بين المسلمين والهندوس وهي أشبه أن تكون حركة إصلاحية (reformation) يعني آه للهندوسية منها إيش بحركة جديدة في الإسلام لا هي حركة إصلاحية ونفسه هذا الجور الأول هو إيش كان إيش كان هندوسيا طبعا هو أنت رب بين المسلمين طيب 11 نصنا نعد 10 دقائق ربع ساعة الأسئلة عشان ننطلق إن شاء الله والحمد لله رب العالمين فضل فضل بس بس طبعًا طبعًا طبعًا بالعكس أنا يعني أشرت إلى هذا أغير مرة طبعًا الصوفيون يفعلون هذا يعني باقتدار السادة الصوفيون لو ذكرت أنا عروبة الصوف يفعلون هذا تمامًا يعني أبو طالب المكي في قتل القلوب وعنه الغزاة نقل طبعًا يتحدث عن ال أبي القاسم الجنيد قصة مشهورة جدا ودخل عليها أحدهم في بيته وهو جالس جالس التأمل آه لم يتحرك ولم يشعر بشيء ولا بالداخل ولا بكذا شيء غريب طيب وبعدين لما عاد؟ عاد من تأملي هو قال له من أين لك هذه الرقابة؟ بسموه الرقابة عاد المراقبة يعني قال له من سنور نور إن كانت لنا قط كان إذا رأنا أن يصطاد الفأر فعل هكذا يقف ولا يتحرك الحيات هذه في الصحراء نفس الشيء طلع بس إيه طرف رأسها ولا بتتحرك الآن يأتي الضفض على الفروق هذه نفس الشيء فالإنسان أولى عشان يصطاد إيش؟ بشبكة الروح أو النفس أو العقل الفكر اللي هي هذه لابد يهدأ لابد يهدأ بدليل أعرف أنت إيه؟ أنا ولا كيف؟ ببساطة يعني ببساطة إذا لم تهدأ وبقي كل شيء فيك يتنطب على الضاء والخارج لن تسمع أصلاً ولن تبصر إنت هتبقى مع إيه؟ مع هذه المشوشات والإدمانيات تماماً بدليل أنه إيه؟ في ليلة مثلاً يكون نام الناس هنا نفترض نام الناس، ما أحد، ما من صوت تعال أنت تحرك في إعمار مثلاً على سلم لو وقع منك 10 سن تن تسمع صوت طول حيقعد الناس صح ولا لا مزعج جدا في هدوء الآن الهدوء هذا يعظم الإشارة من غير تشويش يمحظها صح ولا لا نريد ايه مخض مش محض الآن مخض تعرف مخض ترى الزبده نمخض الإشارات هذه فنحتاج لهذه السكينة، مو ليش هذه ليش المراقبه هذه هذه هذا نوع نعمل من السكينه نوع من نفي كل المشوشات والمصحي والملهيات عشان نقدر نلتقط ايش لا مش بيجي القلب هذه ها النفس الاشارات الالهيه باذن الله والمعاني الربانيه بدهن نعمل هدوء وتشوش واما اللي إيه القلق المستولي عليه والحسد والحقد والأشياء وحب الدنيا وحب الأهل. مستحيل مستحيل بده يترك كل هذه الاشياء أه؟ فممكن جدا فالصوفيه يفعلون هذا دائما ويحكى عن إيه عن بعض السلف أنه كان إذا دخل البيت او الدار محمد بن واسع مثلا ها اذا دخل داره تقول ما من في البيت به كانوا فإذا قال الله أكبر يصلي قلقت نتط وصرخ وتصيح أولاده بناته كأنه غير موجود لأنه لا يسمع شيئاً أول ما يقول الله أكبر انتهى ما عاد عادي بصرخ وبعمر ووو عارفين أنا مش ولا حلوش شيء حدثتكم عن قصة الرجول الصالح شيء حذوهها رحمة الله القذرة وكان عندهم الأولية حدثهم عن دع المرء الذي في الصلاة هذا من سان صالح معروف ولي وأبوه كان وليا ولي من كبار الأولية رحمة الله عليه أنا لم أكن في هذه القصة، لكن أصدقائي وإخواني كانوا في ذلك اليوم، لازم أكونش معهم. في الصباح قبل شات الظهر، دخلوا المسجد بالتطوع وكذا على عادتهم، والشيخ خبروه بجلس رحمة الله ومن طبيعي كان يجلس وحده. ولا يحب يجلس الشيوخ الكبار في السن ولا الناس دائماً وحده رجل صالح عجيب كان رحمة الله عليه. فجلسها كذا، وهو دائماً كان يجلس من تصرف سبحان الله. هو مش شوقي لكن هو إذا يجلس ما عن أكثر من تمين سنة يجلسها كذا. الله ما تعب صحته. بيسها كذا كانه هو اللي بشيء فطرحوا عليه السلام السلام عليكم يا عبد الوهاب بحبوه كانوا اصحابي واخواني كذا اه يهتمكم لو نحن عارفينه هذا رجل صالح فعلا فلم يرد عليهم سي شي خلي الوهاب لم يرد فظنوه ميتا فاستغذه الشيوخ شيوخ كبار السن يا شو هذا يا شيخ يا عبد الوهاب لا يتحرك لو يكون ميت اجو شيخ عبد الوهاب يا شيخ عبد الوهاب ما في ما في عبد الوهاب فانا ميت راحوا هزوه بقوه يا عبد الوهاب فاستفاق قام أخذ عمامته مباشرةً وخرج حتى لا يُسأل طب وين كان هذا الرجل؟ وجالس. شوف شوفه أنت هيك مثل صنم يعني قاعد، صندوق ولا حاجة بقى. لا يسمع ولا يرى ولا يحس بما حوله في لحظة تجلي، حاجة عالم آخر تخيل، في نساء كده بفضل الله هذا هو، هذه النتيجة التي نبنيها في الأخير، تصل إلى من الاستغراق، من الفناء عن هذا العالم الحسي، اللعين قلنا إن الطاقة ما شيء الأكل والشرب والنشمارك والسيارات وال... والفرسخرون ومش عارف إيه والشتраф بييجيك في الصلاة وما يهتم محمد مسكب بيجيك ما صدق ولا بجننك أي صلاة هذه ما صلي ما عرف الصلاة صلاة ما تمتعني فيها للأسف الشديد وصعبة يعني ثابت البناني تلميذ هذا المارك التابع الجليل ثابت يقول كبت الصلاة عشرين سنة عشان كان يصلي بده يصل للدرجة هذه آه للدرجة الملكية هذه إنجاز التعبير القمة الملكية الذروة كلا عشرين سنة عشرين سنة كيف كان حاوز هيك إنه خلاص يفنى يصلي يفنى قالوا تنا عمت بها عشرين سنة سؤلت فنان الثوري كيف الخشوع في الصلاة صارتم خشوعون كيف خشوع؟ قالهم الخشوع عن يأخذ بين الرجلين يعرفهما أنا بين أسعد وسعيد هيني فإذا كبر لم يدري أين هو ما أدري حيفننا هنا أسعد ولا يعرف حاجة وبعضهم قال لو إيه لو وخذ إيه من خاز لا يشعر في القرطبيها تسو قرطبي هيك واحد قال بالصحيح قال الخشوع إنه لو خذته حتى في أمريكا ما شعرش فيها أي عروز بيت قطعوا رجله ما شعرش فيها ما في بها فيها هذا أول وصلوا من هذه الحال بقائك وتجاوزوا وحيد بلا شك يعني تخيل فإحنا إحنا المساكين المحرومين نحتاج لشادات هذه فالآن إذا كان السؤال عاد يوصل بصيغة أخرى طبعاً عنده صوفين عنده أشياء كثير زي هيك وكلام كثير وعذبيات كثير جداً برشم في المراقبات آه طيب والمجاهدات الزهاري لكن إذا كان السؤال هل يسوق لنا إننا نحن نمارس اللوغة نفسها في مثلا مدارس خاصة هون وكذا كذا أها؟ أي؟ في الإطار ذكرنا اليوم الحمد لله لا في شرك ولا في أدعى شركية ولا لكن إذا, إذا صار في عنا أسماء شركية زي الجامبا عندهم شيء يسمون الجامب هذه ها؟ شو الجامبا هذه اللي هي الذكر الذكر هنا أه. تبدأ تذكر أسماء معينه عندهم أه هذا لا نبيحه في شرعنا لأنه قد تذكر أسماء آله وثنية وقال غير الله اسماء سم كلام فارغ لا يجوز المنترس في التعامل هذا عندهم اللي لازم هذه المنتس بذكر الله بده بذكر اسماء ممنوع هذا اه اذا هالطلب منك لا تفعله اذكر اسم الله اي كرر اسم الله المسيحيين يذكرون اسم مين عيسى المسيحي عندهم ذكر زي الجب هذه بوصفوا فيه في اليوم على كم كم مره 12000 مره ويك اذكر اسم يسوع 12000 مره اذكرك ما هو هيك هي. جي هكيه اثنى عشر ألف مرة قال لك في اليوغا نفس الشيء تذكر اسم ايه الاله والآلهة آه. كم تستطيع ذكر متواصل من غير طلب من غير تأموم غير شيء ذكر ذكر اللي قال لك هذا فالأخير هذا ينحدر من لسانك إلى وعيك من وعيك إلى لا وعيك من اللا وعي للذات نفسها من الحذر قال لك ويرسم ويطبع آثاره فالذكر متفق عليه عند المسيحيين عند الهنادق عند المسلم عند الكل بس إحنا لا نذكر لمين الا الله تبارك وتعالى وبسم الله ممنوع باي اسم اخر فيما عدا ذلك ما في شيء محظور بالعكس هذه التقنيات كلها ميكانيزمات هذا اليات معينه عشان نصل لشيء بدنا اياه هو الحين في نهاية المطاف اليوجوي هذا في الاخير بقول لك بنحل في ايش هو وبتصل مع مين وبوصل لمين للاطار الفلسفي الديني اللي هو بامان فيه في الاخير صح ضمن اطاره نحن لا عندنا تصور اخر عن الله تبارك وتعالى والمصحح بتشابه مع تصورهم بس أعمق وأكثر تجريدية وأكثر كمان بفضل الله عز وجل ليس له نظير. فلكويس نخذه الآية ثالثة هنا ونبدأ يا ريت والله. صح له يقعد هيك ولو على الأقل لعشرين ثانية ثلاثين ثانية نص دقيقة. يخلي الفكر فعل ما يكونش إلا في الله. هم عندهم على فكرة في الراجع يقعد يقول لك عاد بدك تصل لدرجة إنك إيه؟ لا تفكر في شيء. ما تفكر في شيء ما تطلب شيء خلاص يا نوع من الإيه؟ الاستقرار التام لبحيرة النفس والعقل بته حتى في ايش في كونك ايه لا تفكر في شيء ممنوع تفكر في شغلات كمان خلاص خلاص خلاص كانك معدوم يعني تخيل شغل يعني يعني لا في الصلاة طبعا فيش لا طبعا, مش لا طبعا طبعا فكرت اني اقول لي في الوضع تبع اليوغا لا صار عنده اوضاه الحمد لله لكن تصل للدرجة هذه هي طبعا يا ريت يا ريت وهذا الدرجه وصل لها الصالحون وزمون لك كذا كذا اللي كان عبد بن عمر جاءه مره واحد إيه من آل الزبير يخطو ابنته وكان عمر يطوف بعدين لما اجى حكى فغضب قال له يا اخي لم يعني لم تأتني الا في قال له ايه في ساعه وانا يعني ايه مع الله كاني اتراء الله كنت أشوف قال له يا تقول لي خطبة بخطبة خطبة هي صخ صخ بنتي ما بده بدوش هو يعني زاجش من الشغلة هذه لأنه شفت كان في حالة عجيبة جدا من التجلي وبعدين عندنا مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى هو هذا هذا الإحسان اللي يتصل للدرجة هذه بعون الله إن شاء الله الله عف يا رب بنعطا بس بده إجتهاد وعلى فكرة في كل هذه الرووات بعض المصابات تذكر في شرط أساسي الرغبة أكيدة عندك رغبة أكيدة ولا زي زي تلعب زي متلعب مش مش بده يكون في عندك رغبة كده أنك تذا إذا ما في رغبة داخل هيك يلا كذا مش هتنجح بده يكون في شوق حقيقي للشيء هذا بدك تحقق هذا الشيء هذا مو عين إلى على الشيء هذا إحنا دفعنا أكبر من يق والله فعلنا إحنا دافع إيه حقيقي الحمد لله يعني وربنا بعينه عليه بإذن الله تعالى بس مش سهل ما هو حبوا هذه الشغلة يعني شوف وضع واحد هذا اللوتس هذا لك بدك أشهر عشان تتعلم عليه بس في الآخر حد منه طول حياتك وأنا من الصحيح الجلزهذي هي تعال فيها أربع خمسة شهور شاء الله 40 سنة ممتاز تجاهها رابحة هذه ولا مصحيح تشوف الآن كل مرة أنا في الخطبة بتحك، بتهرش، بتدلو مية خمسة ألف شغل بتشرب، كل هذه مشغلاتها لا خلاص حاول تصل آه. آه. والله أعلم تفضل يا. عشان مكة أقول لك الفرق فروق كثيرة بل أعطيك جواب أنتم فروق كثيرة أشوف أول شيء مين يقول لي إيش الفرق بين هندوسي او وثني باجانست. أي وثن يعني يعبد الله من خلال الصنم مع تأكيده انتبهوا الوثني باكد الهندوسي يقول لك إياك الضأنني أعبد هذا الصنم هذا لا أعبده أنا أعبد الإله الواحد الملوش ثاني أه؟ بس هذه مظاهر وصور لتجلياته عشان أركز بس المعبود شيء آخر وقلنا اليوم إيش بقول إيش كاهن القرية اغفر لي ثلاث إيه خطايا ناجم عن حدود إيه البشرية شفت عندهم هيك فلسفة كويس طيب إذا كان هو هيك ما أنت نفس الشيء قال لك بتروح على إيه الحجر هذا هو حجر بس بشكل إيش مكعب وبطوبي وبترفع إيديك وتدعو وتبتهل أمام الحجر هذا لله لا. هو ما نفس الشيء بس الحجر تبعه مشكل بشكل صوره يعني وهذه مصطورة إله هو لك مصطورة الله الله ما له الصورة هم لك نحن نعبدك عبر هذه الصور ولا صورة لك ولا جسم ولا رسم فاغفر لنا شفت؟ ما يقول نفس الشيء؟ ايش الفارق؟ تفضل لك مهندس إيه؟ سؤال جاي صح ولا لا عشان آه. أنا بحب اختبار إيه؟ دائما قناعات نوم عندنا عبر طرح هذا ما ندرون كونه كنشك... كل شيء مسلم وعندك الجواب؟ اطرحه ورجين كيف؟ أيوة طرح لك سؤال. <تصفيق> هذا الجواب احترامي يعني له ليس له أدنى قيمة. أقول لك نحن مأمورون أيضا إيه في الأوبنيشاد والفيديوات والكتب المقدسة تبعتنا اللي نزلت من الله. هم. هذا عمر ما يكون جواب مستحيل لأنه مش هذا هو السؤال. هو مغل كاش هل أمرك الله أن تعبده بعبادة وثنية؟ اذا أنت لا كذلك ما غل كاشيكه هو لك عبادتك اللي تزعم أنها إلهية ها وكذا هي وثنية مثل عبادتي فإذا أنت تقول لا مش وثنية اذا أنا عب عبادتي وثنية لانهم نفس الجوهر نفس نفس الم المنطق, المنطق الكامل وراء عبادتك زي المنطق الكامل وراء عبادتي لا تقول انا عبد اصنام وكذا هالمال لا عبدوها تبع أو تقول إنه الله وهو الله كمان امره وبنفس الشكل العباده العبادة انا أنا بما امرت به انت نفس الشيء كمان ما يختلفش تفضل. يعني المسلمين يسقون هالكعبة اختلاف ال الوثنيين نسب اعتبارها تجلي لله تعالى وتعالى. لماذا تطوف لو أنت إيه تطوف لله لماذا لا تطوف في كل مكان وفي أي بقعة لماذا حول حول هذه ال البنية بالذات الأحجار وهو نفس الشيء والخيرام السهام طبعا هو خالص هذه رموز والحمد ليس الله هذا ولا شكل الله ولا صورة الله ولا جسم الله الله ما لهش لا شكل ولا صورة ولا جسم اي رمز ولا كذا ايه هذا مش فرق كمان ايه تفضل مع السؤال ما سهله طالعه <تفضل. تفضل ايش اعتقد لا هو بقول هيك هو قال هيك قبل شوي قاعد, قاعد لنا ثلاث ساعات بننجر حديث ان هلاكنا نفخت راس ابن الله يسامحك <تفضل> وهم بيقول لك انه هذا اله واحد ما شريك وما له ايه اسم ولا رسم ولا جسم ولا تحد حدود هذه رموز لتجلياتي كما مش اقوله تجليات ورموز لها فقط عشان نركز لك بس عشان ركمني على هيك بس مش انا هي وهم عارفين نصنعها بايدينا ممكن بعدين ايش تخرب نرميها ما فيش ونجيب غيرها عادي تخيل إيه؟ نفس المنطق زي الكعبه تنحرق بتن... بتن... بتن... كذا بنجيبها من بن... مش هي ايش الفخ بعدها؟ اذا تعدون هذه وثنيه فأنتم وثنيون وإلا اتراجعوا عن ايه عن وصمنا الابر فلسنا وثنيين نحن موحدون مثلكم <تصفيق> <تصفيق> هل ليست عبادتنا الوحيدة يا شيخ وهي ليست عباده معيده ان ذا اليوم شفتهم ممكن يي الله في المكتب تبعوا البرو ها يوجا العمل هذه الكارما يوجا عندهم عندهم ألف نوع من العباده من عباداتهم قراءه الفيدا والاوبن الشادة اه قرازه القرءان عندهم عبادات بالهبل والصدقات والاحسان وخدمه الناس كله نفس الشيء لا مش هذا الجواب ما علاقة عجيب للدرجة أن صعب السؤال هذا. وين يا إبراهيم؟ آه في شيء عندك؟ تفضل عفوا يعني لو كان الصنم تبعهم هم آمنوا. الصنم الأكبر. آه تحت بيت إله يعني بنفع يعني خلاص بصير خلاه مش وثني هذه؟ هذا منطق. آه لو كان هذا الصنم هم هقول لك على فكرة اكثر الأديان تقولك إنه ايه بقعتنا وموتنا إليه هتنه ركيدنا مقدسة. يعني طبعا كل الأديان يقول لك. شوف بروح المسيح بمزايل مهبول على بيت المقدس وين طريق الآلام وين مش عارف كيف مقدسات كل سكة صح ولا مش هذا هو الجواب طيب. طيب وش علاقة وش علاقة يعني يعني اذا, إذا وجدنا اي ويوجد من هذه مئات اه متاكل كل واحد مثلا يعبد اله او صنمان ما فيش له ثاني اله متميزك يكون بكون حق عن هذا اذا ما فيش له ثاني يعني مين يعبد المسيح في الارض كلها فقط المسيحيون المسيح حق صار معناها لانه بس ما فيش زيه مثلا من يعبد المسيح الا المسيحيون الصح فكروا بمنطقة يا جماعه مش هيك ما أجوب لأجوبة زي هذه مع للشيء هذا بدنا الاجتهاد احنا بس فكر أه لا كيف طب هو بيقول لك لا هو بيقول لك فعلا أنا لاعب ودها وانا عارفها هذه ايش شانها وايش شاني وايش صفه الاله الواحد الكلي الكذا الكذا قلناها 100 مرة, هو مرة هو كيف طيب احنا كيف ما عفون عفون جميل هذا شوف هذا يعني أحسن أجوبة لحد الآن لكن في قرسين ما معنى التخديس وما حدوده لأنه أنت كمان الكعبة هذه بتطيبها وبتلبسها ومنسوج بالحرير صح ولا بتدتصرب عليها أشياء هوا وعندها برضه قرسيه من نوع خاص ممنوع تدنيسها ممنوع كذا والله صحيح والطواف وأنت طاهر على طهارة وبنقبل حجر الأسود والركوع اليماني وبرد عند أركان معينة فيه تخديس ليست أحجار عادية مثل ما إيه جلد المصحف هذا في الأول كان جلد عالي عادي لما جوا المصحف صار مقدساً فعننا أحجار الكعبة أحجار عادية لما صارت في الكعبة صارت مقدسة معروف شفت؟ عفواً عفواً شفت؟ يعني هذا الكلام اخونا إبراهيم هذا أفضل كلام لحد الأنقل أول شيء وواضح وبسيط لسه بس في شيء أعمق منه ايش هو؟ هذول الناس لما قلت لكم المره هذيك كان بعبدو إيش إلها واحداً بنحل آله كثير جداً ثلاثمئة وأربعين مليون إله بس بترجع في الحقيقة إلى ثلاثة لابراهما وشيفا أو فشنو وبتوجه أكثر شيء لمين في العبادة لا لفشنو نسيتوا بتنسوا كثير أنتمها مين فشنو الإله الحافظ المحي اللطيف المتجلي براهم الخالق وهذا كبيرهم طب ليش مش براهما قالك لا لأن قال هذا خلق وخلص وهو الحين مشغول بتامل نفسه ناين على ودنه هيك بتامل حاله قاعد متجلم هاي صار حاله ما بده مش مش محتاجنا والخبيث هذا كشيف هذاك ابو ثمن اذرح هذا هم هذا مدمر هذاك بدمر يجيب الحروب والطوفانات وده الله يكفينا شره لك قد ايش هي أحسن شيء احنا ايش ها نعوذ مين في الإله الاله على فكرة عندهم زي زي زي الابن عند المسيحيين الابن سموا اله الابن الابن هذا لأنه الحافظ هذا هذا اللي ذل النفس وصار أرض اعشبت وانبتت ومشى عليها الحيوان أه؟ ورفع نفسه وصار غيم أمطر عين المطر هو نفسه هذا إيه فشنه والحافظ كلام إبراهيم أجود كلام لحد الأنقيل ومش هو النهاية هذول يا جماعة صح هم بيدعون هي يعبد الإله الواحد خلف كل هذه الصور والتمثيل والمظاهر والتجليات لكن للأسف حين يدعون يدعون هذه الألية بأسمائها سرساتي مثلا بدعوها باسمها وعملها أصنام وقولك هذا صنم سرساتي تخيل مصطنم لأهل كله لا هذا ليس سرساتي وتدعى هي ويستغاث بها ويقرب لها القرابين والنذور لسرساتي أو الالهه السوداء كالي زوجة الله الأكبر هالي كالي نفس الشيء بعبدوها ها بس عنده مزية وذكرتها في أول درس مزية آلهة الهندوس وهي كثيرة جدا جدا ها عن مزية آلهة الأوليمب وهي مش آلهة الأوليمب آلهة اليونان خلينا لأن آلهة, آلهة عموما هي قسمان صح ها اللي هي آلهة الأوليمب التيتانيين هذولا التيتانيون آه والآلهة مين؟ آلهة زيوس او جوبيتر يعني هذو أتباع ساتورن أو كرونوس وهذو جوبتر أو زيوس باللاتين و طبعا طبعاً فهال الآلهة متنازعة متشاكسة كلها ضد بعضها وحروب أشيء أقبح مثلوجيا المثلوجيا في نظري اليونانية من أسخف ما يكون آه الالهه الهنديه لا متالفه تعبد شيفا مثلاً إذا بدك لا يعبدك كثيراً في محراب إيش فشنو تصلي لسرساتي عند كالي تصلي اللي كالي عند إيه؟ عند فشنه عادي بزعلوش يزعلوش <تصفيق> وبروحها كده بروح يوم عيد كاني بش واحد ايه بوعد سرساتي ما اسموه عادي بزعلوش يزعلوش الالهه متحابين لان لسه اقرب من التوحيد فعلا من الاغريق هذول الاغبياء اه اقرب سبحان الله فاعشيك شوف سبحان الله لما دخل الاسلام الهند اعتنق الاسلام بشكل غير طبيعي اليونان شوف 400 سنه فيها العثمانيين ولا واحد يعني اسلم ولا واحد قد يقول لا في في سالونики في سالونики هذه جمع في جزر أسلم فيها ناس أتراك أتراك الأصل هذولا أنا زرتها أتراك الأصل معروف ولا واحد أربع مئة سنة ولا واحد قال لك لم تسجل حضارية ولا واحد أسلم يا أخي شجنن الناس عنده موثدية عريقة ذي يونان من أغرب خلق الله آه الهنود لا سبحان الله لسه أقرب التوحيد آه طيب فالبده يقولوا عارفين ليش الفرق الحقيقي قاعد في الأخير ها فرق خطير جدا جدا زي ما قلنا يلح القرآن ويؤكد وإحناً ورائه دائماً بإذن الله تعالى اللهم يجعله أمامنا وإمامنا أبداً دائماً وأبداً يلح على انه في الأخير إيش؟ على التنزيه المطلق ليس كمثله شيء التنزيه المطلق بضربة قاصمة يخطع الطريق على الوثنيات والتجسيم وعلى وحدة الوجود الأديان الهندية كلها وحدوية بمعنى أن تسمح لهم الأطل الفلسفيه تبعتهم الثلوجية إيش؟ بإيه؟ برؤية الإلهية كل شيء والعياذ بالله فطبعا فليما يكونش يستنم هذا إيش آه إلهية الطبيعة طبعا إذا أنا إلهي أنا, المعبود أنا العابد هي الطبيعة آه والقرد والخنزير والكلب والدودة فاستنم هذا اللي هو إيش يعني يعتبر نوع من الترنيز لتجلل إله أحق بإيش بالإلهية هنا بس في خطورة ومن هنا كما لاحظ أبو رحال بيروني قال آه قال في الأخير سمجت آراء العامة فيهم ونحطط إلى أقوال وثنيه من اقبح ما يكون جيب لها امثال طبعا صوره وثنيه حقيقيه ما تقول لي وثنين. مش وثنيين وثنيون حقيقيون صاروا مشركون والعياذ بالله آه. ليه لأنه عندهم ايش عندهم الاطار الوحدوي هذا هذا خطير جدا جدا جدا انا بقول لك انت الآن كمسلم لو اقتنعت بالوحدوية ممكن تسجد لاستفرازي ممكن أنا اسجد لك ممكن تسجد إيه لفرج لحائط لشمس أي شيء طبعا طبعا ولذلك أنا ما لك حتى هذه قضية عميقة القرآن لما يقيم الأدلة على هذه المسائل غير مصبوغ وغير ملحوظ وإحنا مش عقده على فكرة أنا لك علمانة والله مين مش عقده وأعطيك مثال طولنا خلينا أختم يروح اللي هو مثلا إيش آية الأعمام فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي فلما أفله قال حب فلما رأى الشمس بازعا قال هذا ربي هذا أب فلما والمس صحيح الأول رأى كوكبا بعدين القمر بعدين الشمس مين يقول لي هذا بقول بدنا نشرحه بطريقة إيش علمية أو فلسفية استدلال بيش بي على إيش وكيف إبراهيم استدل إيه على إيش بيش بي استدل طيب بيش بي استدل وين النقصان ما في نقصان ما ما تقولش نقصان ذكر أفول فلما أفلت أفلت أفلأ الأفول علماؤنا ابن سينا الفارابي كفلاسفه الغزالي رحمه الله عليه ابو حامد في كتبه من وراء كل اشاعره وكل علماء المسلمين مفسرون الالوسي كله كله بيقول لك هذا برهان الحركه برهان الحركه المتحرك هذا ها ها يدل على الحدوث يعني في الاخير هو برهان إيش الحدوث ها والحدوث في الاخير يدل على ماذا على المخلوقيه انه حادث احدث في الزمان والمكان معه والله صحيح او, أو حدث يعني كان بعد ان لم يكن او اخرج من الليس الى الايس كما يقول ابن رجد في التهاوت اخرج أخرج من الليس الى ايه إلى الايس من وين استدلوا عليه انه هاي فلما افلت مش صحيح وأنا بقول لك هذا كيف غير صحيح من الكتاب الله عند كل هذول الناس وهم عرفوا من فوق خاصه أبو حامد ليه القران ما قال هيك انا بقول لك الشمس يمكن اثبات ايه احداثها او محدثيتها من غير ما تأفل بألف طريقة طريقه اخرى والله مش صحيح هو الله ما قال هيك الله قال فلما أفلت وبصير معنى الدليل معناها لو لم تأفل وبقيت معلقة بس هيك ما بتغيب عنه كان ممكن يتجه القول إيش إلى إيه؟ إلى ربوبيتها يعني هذه الرب قال هذا ربي انتبهوا وبعد ما قالش هذا إلهي القرآن دخيل جدا جدا بس بنته وهذا بفضل الله يعني فوت علي فيه قبل أيام برضو أنا أمشي أول مرة في حياتي شخ شخني خلي بقول يا الله عمر ما بفمته ولا علماؤنا فهموا الآية دقيقة دقيقة من بتخيلوا؟ ليش؟ انتبه أول شيء استذلم يكون على الإلهية شيء إلهية؟ استحقاق الله إيش للإفراد بالعبودية أنه هو اللي يعبد لحاله مش هذا هو لا الموضوع على ماذا؟ على الربوبية والرو... أنا بقول لك والربوبية على فكرة هي طريقة إلهية لأنه اللي حيثبت في نهاية المطاف أنه هو اللي خلقني وسواني وسورني وفي أي صورة إيه ما شاء ركبني وعدلني ورزقني ويحييني ويميتوني وإلي حسابي وإيابي ومن الأخير هذا الرب هو المستحق كون إيش الإله بصراحة ومن صحيح اللي ثبتت له الروبوبية من كل وجوهها يجب أن تثبت له الإلهية فلا يعبد إلا هو بصراحة ولا يذكر ولا يشكر ولا يخضع ولا يبخل إلا إيه؟ له هو فأبراهيم متدرج هنا لم يبدأ بالإلهية ومشاركم كان إيش في الإلهية والروبية يبدو لي لأن أبراهيم استدل بماذا؟ وصح وهذه الآلهة البابلية والكلدانية كلها شرك إيش؟ في الربوبية انتبعوا شرك العرب والعياذ بالله كان إيش؟ في الإلهية أكثر مين خلقكم الله يقول الله ليقولون الله لمن الأرض ومن فيها لله لمن كذا لله كل لله ولي بتعبدوا معه يقربون الله في زلفة شفت؟ فالشرك عنده مضروب في وين؟ في الإلهية الربوبية. القرآن جدا جداً فشرك العرب هو شرك إيه؟ في الإلهية صح ولا لا؟ شرك الكلدانيين والبابلييين شرك في إيش؟ عشان هيك هم عباد مين؟ عباد الكواكب والنجوم اللي بسموها المدبرات شو المدبرات؟ إيه الأربار اللي بتدبر الأرض كلها صح ولا؟ لا؟ وبقيت فضلة من شرك الكلدانيين وانتقرت للصابع على فكرة كل فرق الصابع إيش؟ تؤمن بتدبير مين؟ الكواكب والصابع الحرانية بالذات والمنوية وثابت في الدراسات العلمية المنوية وال الصابئ الحرانية متأثرتان جدا بالالهه الايه الكلدانيه والبابليه القديمه معروف فابراهيم في هذا الاطار بعث تنبوخ دقيق جداً ما يتكلم زي ايه ما يتكلم محمد مع كفار مكه لا مش الموضوع في الالهيه الموضوع في وين في الربوبيه كويس ها موضوع مين خلق؟ مين اللي سوى مين اللي رزق مين اللي كذا مين المحيي مين مين المدبر مين المعتني بسموه الايه الالهيه مين بيعتني بالكون قاعد هذا صحيح لا تاخذوا سنه ايه ولا نوم الى اخره طيب فابراهيم قال لهم ايوه معناه لو لم تأفل هذه الشمس لاتجه القول بربوبيتها تعرفوا ليش أنا أقولك ليش اول معنى أول معنى يفيض من اعتقاد الربوبيه عارف ايش هو ما ختمته بقول العنايه صح ولا رب السماوات والارض يدبر الامر هو هذا الرب المدبر المربي لا اله الا هو العنايه, العناية الله هي لو الشمس هذه فعلا لا تشرق ولا تغرب ومعلقه دائما ايش في حاقها لا تغرب عنها ابدا ثم لاحظ البشر هي التي تهب ماذا الحياه والنماء لربما قام لهم عذر ايه في الدعاء ايش ربوبيتها فالموضوع مش على موضوعنا ايه مخلوقه وغير مخلوقه الحدوث برهان حدوث لا هل يسوع أن تعتبر ربًا أو لا يسوع؟ لكن لما لاحظ أنها تأفل تغيب، وينها الرب؟ ما هو شايفني؟ لا أنا شايفه، لا هو شايفه، هو مش شايفني؟ غاب عني، وبدليل غيابه هذه عورثنا إيش؟ الظلمة غابت راحت ما عاد ترى، ولا مصحيح؟ فكيف تكون هي إيش؟ لها الروبية والعناية؟ البرهان هنا في يشتغل في طرف ثاني يا جماعة واضح جداً لذلك الاستدلال مشنا في ابن سينا والفرابي وابو حنبل الغزال وغيره إنه بالحركة على الحدوث لا. الله قال إيه مش موضوع الحركة ممكن طب تط... طب لو كان تتحرك في مكانها هل كان إيش يتوجه إيش كلام إبراهيم لا أقول لا ما هي موجودة يعني تتحب تلف ما هيش مستعبة وحتى هي مشي قبل أن تفل تتحرك حول إيه محورها صحيح موجود مش الحركة الغياب الأفول فلما أفلت أفل بمعنى إيش غابت والغائب لا يكون إيه والقرآن يقول لك الرب المفروض إيه يستحقروا بي لا تأخذوا سنة ما في افمن هو قائم على كل نفس بما كان فلانقصصن عليهم بعلم وما كنا غائبين, أما كنا غائبين ما يكون من نجوى مش من ثلاثه ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هذا هو حاضر لا يغيب موجود معاكم مع اي شيء في كل إيه اين وان هذا الذي له الربوبيه وله العنايه شفت؟ وأنا بقول لك ومن غير هذه الصورة للربوبية تغدو الحياة كئيبة أنا في لي لا تطاق أحسن بالله ولا تحتمل أنا مش قاعد استعوب للحد الآن كيف يمكن لبعض الناس أن يعيش بلا أي اعتقاد صحيح في الله أو حتى بالاعتقادات بالجملة يعني بيمكرونه مش قاعد أفهم كيف يعيش هذولا بس طبعًا بيعيشوا حياة زي الزفت واضح إنهم زي الزفت حياتهم صعبة جدا جدا جدا أي شيء ممكن إيه يجس من الإنسان الدحاع أو الجنون والخرق الدائب الدائم إحنا لا إله إلا الله يا أخي ليه أنا كلما أفكر في هذا الشيء هذا يشتت رأيك. عندي اعتقاد أنه ما في زي ما قلت اليوم مش كمان ورقة الشجرة ومن ذرة ولا كذا إلا هو عارفه وضابط حركته وعزمه وكل شيء فما بضيعني عني ما بضيي عني هذا ها؟ ها وشايف حالتي وشايف وضعه وشكذا وسامع دعاءه وكلامه لا إيه إلا هو فإلا هنا الاستدلال إيهش على إيه؟ على الربوبية فأنا بقولك مثل هذه الصورة عادة وهذا هو التوحيد لا تجدوها في أي دين من الأديان لا في اليهودية ولا المصلنية، بودية أصلاً بالعلاقة بشكل عام، ولا الهندوسية، ولا الصابئة، ولا الشنتوية، ولا أي شيء على الإطلاق. وفهم هذا الكلام، فهم ليش السر في عقود ضخمة جداً جداً في أوروبا كانت وأمريكا ولا تزال تدخل الإسلام بفضل الله عزوجل. فلأسفه العلماء ودارسيكبار لي يا أخي ليه طيب في أمة منحطه لأن أمور إسلامية هذه منحطه أمة سيئة جداً جداً علمية وتتقبل حضارية تعبانة وممزقة ويعمل بعض ضد بعض. إيش هالإغراء الرهيب هذا أي الله؟ كان الله بقول قوة هذا الدين في ذاته مش منكم ويقول لك أن فتح الإسلام الدنيا بالسيف مش بالسيف والله العظيم أوه. لا بصحة أي عقيدتي يا جماعة وأنا بقول لك هذه العقيدة تركب على الفطرة الإنسانية تماماً أي إنسان عادي لم تلوث فطرته أو بقيت في حارة شوق أه؟ وتعاطم مع مسألة الأزلية حين تسمح هذا هو هذا هذا ما؟ ويرتاح ويرقي عصر تسير ويقول يرتاح راحة مطلق بإذن الله تعالى وهذا هو فأين وين هذا التوحيد الصافي تخيل القران يا أخي شديد الغيره انت شوف موضوع القرابين كيف بقربوها وإيش بيعطوا حجم من الهه تبعتهم كله من بني اسرائيل هذولا الى الهندوس الى كذا شيء مخجل جدا جدا مخزي الهه تجوع الهه تعطش تحب الشواء تحب اللحم تحب الدم تحب الاطفال يا أخي قربان الأطفال قال ذكور وبنات ابكار ايه الهه المجرمه هذه ها شوف ربك بكل بساطه اي الله الحوى. ولا دماء بعد بالنسبة للكعبة فإنما تولوا فثم وجهه الله ولا مصطحية ما في قلف إنه هذه بيتة الله الله يسكنه ولا أن الله, الله غاذ يعني حاشي الله حتقولي طب ليه إحنا إحنا بتوجه القبلة دائما عاد؟ هذا عشان تركز نعم التركيز عشان تصير خطرات الماء دائما، دائماً تضرب في صخرة واحدة لو مسموخك كل ساعة تصلي في كذا بتحس حالك إنت تشتت مش هو مشتتت إنت اللي تشتت فأنت بتتوجه إلى قبلة معينة عشان إيه؟ تركز وبس خلاص يعني آه. بس مش أنه هو أيه يحل في هذه القبلة أعوذ بالله عشاء الله الله ليزال هو قبلة قبلة إيش؟ هذه جهة مخلوقة له آه. لكن اللي تركز آه. وأنت حين تذهب إلى الكعبة عاد عمرك بتقول يا كعبتي اللي أنت تجلل الله أسألك كذا وأغيثيني يا كعبة ولا مرة ولا في مستمع هيك ولا مصحيح يا الله يا الله كله لداء لله تماما وعلى فكرة الذي ينكر ذهاب الكعبة عليها ينكر استقبالها هنا في فين مثلاً أو على شواطئ الهندوس عندهم غادي ولا كالكتة ولا هذا صحيح إيه طيب إذا أنت ما نكرزش أن توجه له في كالكتة للكعبة غادي كقبلة ما تمكنش برضو التوجه إليها أي عندها لا توجه لله على فكرة وهذه قبلة مش لها صح ولا توجه إليها والتوجه لله صح ولا العبادة لله وهي إلى الكعبة ظلم الصحيح والحج لله أه؟ وهو لكذا وكذا من الشهور الحرم ليه؟ لامد التوقيت هذه صارت لازم نفهم الأشياء هذه هم عندهم إزاي؟ لا زي ما قال أخونا إبراهيم هم لا عشان نتكامل الرؤى بما قالوا بما ذكرت أنا نمطهم في, الإيه؟ في إدراك الاتحاد وحدة الوجود بين الكائن والمكون بين الله إيه؟ بين الموجودات يسمح لهم بعد ذلك اعتقاد الإلهية الحق في أي شيء في الكون من باب أولى فيما يراد أه؟ على أنه رمز لا لإلهيتي أو تجلي إلهيتي الله فطبعاً لذلك ما يوجد شخص توجه له زي ما قلنا لو أنت عتقى وحدت النجوه عهد عندك الحق تسجد لي وأنا سجد لك وأنا لهذا وأنا سجد شيء ولذلك لما رأيه جوستاف لوبون عنده كتاب اسم حضارة الهند كتاب ممتاز وعاش في الهند فترة هو درس الحضارة الهندي مليح وأعجب بها قال قال أكثر الناس آلهة وأغرب الناس عباداتهم هؤلاء الهندوس قال لا يعبدون فقط ولا يركعون يسجدون لله وحده يسجدون لقطار السك الحديد قال شافوا شافوه جاي هيك بطول ما شاء الله تل تل تل تل تل قال في تجلل له سجدوا له قالوا يسجدون اه للسك الحديد نفسها قالوا يسجدون هذا ايش تلبون اه في حضره الهند ويسجدون للعامل والمهندس الإنجليزي الذي بناه يسجدون له يان لازم غريبين عجماء قوى <تصفيق> لأنه في عنده في الأصل إطار فلسفة اسمه وحدة الوجود طبعا ليه لا ممكن يجدون إيه والعذب الله لي عضو الرجل يفرجوا وأنثى شيء مقبيح جدا جدا قبل أيام ااا فطائح موسوعة ألمانية آه عن الأديان أديان العالم اسمها وحاطين صورة من قبح لا يكون بس متفق على الحجنة شيء لا يصدق أضحك وحدي ها تجلسوا جاله واحد حاطين نساء مهذبات واقفاتي كل لابسات أحسن لباس كل واحد حاملة والعذو الله مجسم قضيب لرجل مجسم كبير الحمد في شكل عبادي خشوه عجيب جداً ليش ما لا يفعل الإنسان بنفسه ماذا أنا؟ ولذلك على فكرة هنا أخطب هذه الكلمة لبليز باسكال عجيبة ممكن نضيئة ممكن ناس فينا أحميش ضجعين بفضل الله لأ عنا عنا, عنا عنا صوة ومنائر وضابط يقول بليز باسكال درجتين درجتان من درجات العرض درجات العرض فقط يمكن ان تحير الخبيث طيبا والطيب خبيثا والفضيله رذيله والرذيله فضيله اه الى اخره ايش قصده قصدي يقول احسنت انه تغير البلاد آه؟ صور والاماكن عادي هيك بقول الانثروبولوجي والتاريخ والدراسه المقارنه للمجتمعات كل شيء يعد عندك الحين انت تستغرب وأنت بتضحك مش مصدقين وكده فعلا هيك هم عندهم ليه ليه تسخر في جوجل كيف تسخر من هذه كيف تسخر من مجسم الخطيبه كيف هيب عليك استحي، بنزعجهم اللذ، أنت افتكرت يعني إثمن عظيمة نكرة، هتروح على اسم الزافلين، هاي هادي ونشفيه دشغة مقدسة هذي وتشفي دشغة بتقلز، يل هبل أبا، من طب هذه اللي عندكم تسلح عليكم عليك عليكم وبتاخذ البول تبحة وبتشعب وبتشيش وتشوه، بأخذ الخرعة شياكل وببدأ بتداو فين؟ يجي القصة ورك لا مقدسة هذا، هذا الشيء ما تمشي هذا تفقمه، كل شيء ممكن يكون اي شيء تريده فتصبح الفضيله رذيله الرذيلة فضيله الحق حق كل شيء فما فيش ضوابط لا في لازم يكون ضوابط عشان هيك هذا كله فعلا بس كان هذه صحيحه تاريخيا انثروبولوجيا صحيح لي حركه نقدر نلف كتاب على الشغله هذه كتابكم في كتب ألف عنه يعني مشوقه جدا ولذيذه اه شوف اختلافات والتنوعات الغريبه العجيبه طيب لكن هذا كله في الأخير يؤكد إيش؟ سبحان الله ضروره ان تكون هناك رساله مفارقه لوعينا واستخلاصاتنا ما بديش كتاب فلسفي انا بديش بديش فهمك انت ولا فهمي انا بديش تخراطنا بديش مرسل بدي شيء من عنده هو ويثبت لي انه هذا من عنده وانه هذه أوامر وهذا كلامه وعلى فكره اذا حبيت تعلمه على استغراظيم تقدم بين يديك تعمل حركه فلسوف على الله مش حينفعك هذا لك بالزيادة ولا يجد الظالمين الا خساره لانه عندهم نيه دائما ايه يبرز تناقضه وانت عندك نية تبرز قصور وأنه مش كافي إذا زي ما قلت بعرف خطبه لا فيش فائدة نصر نحن والمسلمين سنة نوجيع وغيرنا أن القرآن غير كافي لازم نجيب أشياء من عنا عشان هيك بغلطوا فيش فائدة متاعنا أنا كتاب منقوص جريمة كم بالله دي. جريمة لأحد في كلام الله لكن لا زي ما نقول خليه هو الإمام خليه هو المعلم لا تقدم وتعلم منه ولا تعلم صحيح وتلقى منه ولا تلقن ما تتأزز على رب العزة وشوف ستجد الأمور واضحة وبسيطة جدا جدا جدا أتحدى جيب لي آية واحدة في كتاب الله آية واحدة بتقول يجوز انك تذهب لنبي محمد حتى ها؟ تذهب إليه وتستغيث به أو تدعوه أقول لك أو حتى تتوسل به أنه اسال الله بمحمد جيب لي آية من كتاب الله وحتلاقي مئات الآيات مئات الآيات كلها تترى تتضاف كلها على تقرير حقيقة واحدة الخشوع لله الدعاء لله العبادة لله الرغبة في الله الرهبة من الله الطمع في الله الاحتساب بالله التوكل على الله ما صح ما معنى هذا الضيع ببساطة هيك من غير فلسفة ما جندوا ناج ويجيب أحاديث وصححه وضعفوا والطبراني والكل هملوا الناس يا أخي والله العظيم وفلان قالوا فيان أنا ما بدي أنا بدي كتاب الله ما معنى هذا واضح جدا جدا واضح جداً, جدا أنت بتتكلم عن إيه عن شيء مستوى مختلف تماماً خلاص عامله كما يطلب هو بمستوى مختلف تماماً وبوضوح وببساطة من غير فلسفات هتلاقي التوحيد استقر ما شاء الله ومريح للنفس والله العظيم مقصد بالله أنا عندي أريح وأنا قلت تذكر مرة وفي بعض الناس يمكن أخذ في باله ما عنديش بقول لك يعني باستثناء رسول الله لما أروح أحج ما عنديش أنا حتى ما, ما عنديش دي إني آ أروح خصوصاً عشان أزور قبر رسول لا ما عنديش مصلحة في في قلبي وفي ذكري وفي حب في الله دائماً آ لما روح غدا أنا ما شفته بصراحة ولا حقدر أشوفه ولا حقدر ألمسه بصراحة ما كتبش عليك عالشي بلمس غدا أنا؟ ايش بلمس؟ مين يقول لي؟ اختموا فيها ايش بلمس غدا؟ ايش تلمس انت انا أنا مرهب بلمس افكاري ومشاعري تجاه الرسول بس والله العظيم إيه؟ حبي له هنا ومعرفتي به وتقديري له وفكرتي عنه ودراساتي عنه هي اللي بحاول غالي أسقطها على ايش؟ على هالضريح اللي انا مش شايفه على فكرة انا شو ما ها. شوف حديد هيك بشبك مشوف شغل هيك خضر مش قادرين نشوف بندعونا وأحسن منا صراحة بارك الله فيهم والله بديت خصم بالله إيه أقول هذول الناس خدم التوحيد بالطريقة هذه والله العظيم وأحب نبلهم إنهم الشدة شوية لأنهم بعثوا هذول الناس الله أرسلهم في أمة ولا عياز بالله يزلن أصبحت وثنية بالكامل كانت تعبد الخبز والأعولية والمقبش شغل فظيعة تكليها جدا جدا جدا من أكبر ما يكون والله العظيم فبارك الله فيهم بشغل هني طيب فأنا غادي إيه أسقط على المكان وعلى كذا فكرتي لو قولي واحد غالي أسلم من يومين مش عارف شنو هذا محمد ابن عبد الله اللي هذا الفاوندر اللي كذا تبع الاسلام ها ايش مش حيشوف مش حييش اقول ليش هذا قاعد بك بك ايش قصد ايش بقولو يعني طبعا لا لون كح الله تنزلات رحمة الله يعني كذا بس هذه التنزيلات انا بقولها برضه بتكون لها علاقة ايش بمستواك ومستواك هو معطيك يا اي ايمانك ايمانك ومعرفتك بالرسول هو من الصحيح أم لم يعرفوا رسولهم فهم له أنت الآن على فكره لو بعث الرسول حي بفكر الرسول حين كان لصحابه شيئا واحدا يستحيل الرسول ما كانش لصحابه شيئا واحدا كان يعني لأيو بكر شيئا مختلفا تماما ولا مش صحيح عن صحابه اخر راح زنه واخذوه ورجموه وين يا بابا هو كرزني ابو هريره قالك نافقت نافقت انا فقت انا فقت انا ومسرفوا المنافق انا هو عبد الله حنظله ليه قال له بكون عندك كأننا نرى الله بعدين بنروح غادبي بنعفس نسوان ان جن من نفسه ويقعد بقبل زوجته وبيلعب معاهم مع اولاده كان قالك هذه مصيبه هذا ابو بكر هذا حبيبي عندوا داير المعرفة بالله وبالرسول شيء مختلف تماماً عن واحد إيه روح بيزني أو واحد قتل مش في صحابة قتلو قتلوا ناس وزنوا وصرخوا العمال واتهموا الناس وكلبوا وكلب عن الرسول وضللوه ولا مصحيه هل حقيقة شو هذا فرق هذا فيجب أن نفهم هذا إحنا لكن لا نفكر حلو اللي هذا هو الرسول هيطلع من القبر إيه وسلمه عزام سلعة أحمد الرفاعي الخراف الكلام الفارق هذا وحيصدق ما في شيء صحيح الله بس أجل الحديث أكرم الحديث، أعظم الحديث، أملأ الحديث، أسعد الحديث ما كان عن الله، والله العظيم عن الله. ثم بعده بمرائ ح البعيدة فلكية إلهية عن الرسول لا شيء لا قياس، بس لكن رقم اثنين بس وين الفرق, الفرق بين الله وبين الرسول أول، رقم واحد إلا عشان نبوده بصراحة، إحنا عشان نتناغم مع خطة التوحيد ومع القرآن ومع عالمت الله ينبغي أن يكون خطابنا وكتابنا وكلامنا وشوقنا وهمنا يتناسب بحسب المراتب هذه صح ولا؟ فيخص الله بأعظم إيش نصيب وقسم صراحة. مو عظم كلام عن مين؟ الرسول إيش كلامه كعن عن نفسه؟ وأنا وأنا وأنا أبدا أبدا النبي عظمت جزء من عظمته إنه كان يفيض عظمة دون أن يعمل على تأخيره عمر ما كان عنده هم يؤكد عظمته لأنه عظيم فعلًا بإيه بالاستفاء إلهي بالفطرة تبعته عظيم الرجل هذا. لكن دائما ينتهز الفرصة عشان أكد عظمته مش سيكون عظيم هذا صح ولا لكن دائما هو كان إيش يدندن حول إيش لا إله إلا الله لما يقول العربي قال له لا أحسن دندن لك و دندن تبعها قال له انت عنها قال له لا إله قال له حولها ندندن نحن كل دندنتنا عن لا إله إلا الله اي والله العظيم أعظم الحقائق على الإطلاق هذه هي حقيقة الوجود كله ماش رايق حقيقة كل الوجودات لا إله إلا الله لا إله إلا الله. شوف، مش إنه الله موجود؟ الله موجود. لا مش هذا لا إله إلا الله. معنى تقرت الربوبية، صح؟ انتهينا. اتقرت وحدة الربوبية. انتهينا. آه. واتقرت ماذا؟ إلهية. والآن لا بد تقرأ إيش؟ وحدية الإلهية. وحدية الإلهية. مش بس إنه لا واحد أحد. لا إله إلا هو. لا ينبغي. آه. يعني حمكم الله أن يشرك معه أحد. لا في كبير ولا إيه؟ في صغير بجهلنا. واستغفرك لما لا اعلم اني بجهل مرات من شرف اي ونزاهه وقدسيه الالهيه بجهلي لذلك علينا نقول فنستغفر الله مما لا نعلم وبنقع كثيرا في هذه الاشياء فلازم إحنا إيه نعمل الخطه هذه مع هذه الصوره عيد يا جماعة والله لعبين. قلت في درسي عن الشيعة إخواننا الشيعة مثلاً. أه؟ وأنا دائماً أه؟ بتشوف كتبهم. كتب كثير جدا جدا عن أهل البيت طب كتبكم عن أتحدى ورجيني ورجين عنحنا إحنا كتب شرط هذه مم ألفينها ورجيني كم هي حجم كتب مؤلف على الرسول الله؟ بتعرف ليه لأنه عملياً عملية مش مش بدعوا بالنظر آه أو الرسول رقم واحد بعدين عامة أهل البيت عملياً هم يحبون أهل البيت أكثر من الرسول لماذا مشغولون بهم أكثر من الرسول معنيون بهم أكثر من الرسول عملياً أخي واضح يا أخي شوف ترسيف كذا، شيء جنن كله أهل البيت أهل البيت الإمام الإمام الإمام وين الرسول راح طب ورب العزة يا أخي فالكتون حكيتوا أخي مئة ألف مجلس عن, عن السيد فعليه عليه السلام يعطوني مئة ألف مجلس عن رب العزة عن عامته عن جلاله عن جماله قلبونا منه ما فيه عن بشر كله بشر الترامه واشرف منه بس بشر بضلهم يا أخي ولا الصحيح يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا الله بلقى الرسل حتى يوم القيامة تعزب عنها عقولها كل رسول عارف ايش قيله من شدة الخوف من يدي الله ما بعرف ما بعرف يا ربي يقولوا ما بعرف ما بعرف الصلاة ما أعرف موقف مخيف هذا رب العزة عليه مش دولي إمام إمام الأنبياء غادي تحزب عنها في لحظة معينة عقولهم من شدة الخوف يا جماعة الخيرة رب العزة يا أخي مش أي كلام إحنا قاعدين بتوثن حسيت فعلا توثن لذلك أنا سبحان الله العظيم يعني ما بعرف بحسك إنه فعلا الدين الصحيح يعنى بالله رقم واحد وتسعه وتسعين في المية وبعد ذلك شوف قديش انت شوف الـ الـ الـ الانجيل كم حديثه عن المسيح يا كانت كله يكون عن المسيح صح ولا شوف الانجيل شوف القران يا كانت كله يكون هي عن الله في كل شيء الله في التاريخ الله في الحكايات الله القش كله في العقوبه الله في الانعام الله في النبوه الله في الرساله الله بي في كل شيء ربنا في الاكل في الشرب في الجنس في كل شيء هذا صحيح اعطوه لنا من حيث امركم الله ما في وانا بشوف ان المسلم على فكره بتربى على القران بتربى إيه؟ من عمر اطفالي اقسم بالله فعلا يرى الله في كل شيء لان القران بده ياما زي هيك ها فكلهم الرزق ها ام واليه النشور اشتغل وجيب حترجع لي النشور البعث الي والحساب عندي شيء بخوف كل شيء في الرزق في الاخره كله الله أمامك باستمرار هذا القران من هذا كلام الله يترجم عن الله قاعد هذا مش معنى بتترجم أو تترجم على الرسول وبالعكس عدت مرات إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفعمة قالوا الرسول عيمود إنك ما يسون إنهم ما يسون فعما نري أنك بعضنا نعاهدتم فإن آيات كثيرة هي كل معنى أنت رايح مش خطيته قالوا ينتصروا وينهزمه مش مسألك مسألك أنا أنت بتعمل كذا وبعدين بخوفه وبحذره إيش هتروح هيك ولا هيك ولا تركن وإن كت نت شو بخوف يا جماعة هذا هو وبتشوف عنا السامحان والصوفيين وشيء أو غير شيء لا بحول رسول الله إلى أي إلى مرتبا له يا رجل والعمه والشيوخ كمان بس لو تسعة عشر استفرز من آلها كلام فارق القرآن ما بقول هيك آه فأنا دائما صار عندي هالهاجس هذا والهوس هذا هوس رباني إن شاء الله محمود بيئذ الله تعالى على آه عندنا القرآن هذا يكون محكم يحكم في كل شيء ونشوف وهو الميزان على في كم ميزان زي التنومتر وزي التربوستاتر وزي المتر ميزان وزن بكل شيء ونвес بكل شيء وحرارة كل شيء حرارة الإيمان برد كتاب هذا وحات هذا ينصف بس هيفضح هيفضح أنا أقوله وأنا أولكم هيفضح معظم الناس قارن مثلاً إيش بنظية القرآن في النجاة من الذي ينجو عمري مش والله بس قسم بالله شوف كل الآيات اللي عن المغفرة وكذا كذا كذا باستثناء آيات قلائل آيات من الرحمة الله بتلاقي الآيات الثانية كلها مقيدة صح ولا تشترط الإيمان والتوبة والعمل الصالح وكذا وكذا وكذا شيء مش طبيعي مع الأخلاص طبعاً وإيه وإحسان الد عمري مش مش هيك وشوفنا مبرح في الخطة لا انت بس لو اجع عليك من غبار زوار الحسين حتخش الجنه شوف الهبل عاد شوف الهبل شوف الهبل ها. انت يا سيدي بس انت ايه حب اهل البيت وخلاص عنده الشيعة وانا الشيعة عشرات الاحاديث الصحيحه هيك حبونا وما تخافوش بس كل مسلمين طبعا مش كفار كل مسلمين حبونا تزن وتسرق وتقتل وكل مغفور عالجنة ولا حتمسكوا النار كذب والله العظيم كذب والله العظيم لو عمت اهلي بيتعملوا غير الله يحاسبهم ايش رايكم اي بلا كلام فارغ يا جماعه ايش الكذبه بتح... هذا وين احنا نفتحل عشان يكون يوم ضد العبث هذا اسمه صديق صديقه والد وولد وكل الفرخه هذا الله له صديقنا ولا هو اب حقيقي الا وله ابن استغفر العظيم منه ولا معشوقه اعوذ بالله من الرجيم يا اخي نشيد تدنشاد اه نشد انشاد الثال المقدس يتحدث عن لك معشوقه نسيت اقول لكم إياه طبعا أخره من شدة إنشاء على سل على سل سليمان عليه السلام وابن داود الله يتحدث عنه في صفحات قبيحة بديئة جدا جدا فيها ذكر المني وذكر الفروج وذكر النهود الجميلة مثل الرمان أي كلام الأطبح ما يكون يتحدث عليه الله بمجاز إيه إنه المعشوقة المرأة المعشوقة خلة أدب خلة أدب وهذا اللي سمي حاله عاد ما بعرف الشيخ الأكبر عاد هو كتب الكلام هذا فعليه الله ما إذا إذا كتبه الله اعلم كتبه ما كتبوش الله يرحمه أقول لك ما نكح الله استغفر الله العظيم إيش هذا إيش الكفرات؟ إيش قلت الكفر؟ الكفر؟ الأدب هذا الوقاحة والسفالة البشعة اللي سمعها بشي يا أخي الحق تسمعه جميل صح ولا لا تسمعه برتاح الحق جميل يا أخي قرآن ما أجمل كل آياتي والله العظيم يا أخي جميل جدا جدا ايه قباحة هذه؟ شوف ليس مثلي شيء ما أجمل الآيات يا أخي فظيعة قل هو الله واحد وبين ايه ما نكح الله استفزا مثل نفسه فمنه الصاحبة والولد لا الله على هذا الكلام لا الله على هذا الكفر السخيف السمج هذا هو هذا العبث العبث بالدين وأنا دائما بحس يكسر هذا كله عبث بالدين والله العظيم لأن الإيمان الحق يا جماعة يفرض عليه صاحبه صراحه توقيفا لله أول شيء توقير والتوقير تنحل منه إيه الخشوع والمحبة بس في خشوع وفي محبه بس في توقير وما قدر الله حق توقير حقيقي لأنه من عرف الله وقره يا جماعة النبي قال من عرف الله كل لسانه ايه يعني اللي بيعرف الله هيصير ليل نهار لسانه الله الله مش حينده يسكت خلاص لما يتعب لما ينتهي مش حينده لن يصمت لحظة عند ذكر الله هذا كم الحديث هذا من عرف الله كلا لسانه تبدأ تذكر 24 ساعة وانت نايم حتى لأنه خلاص يا أخي شغلك بيك كبير, كبير. شو شو. أكبر كبير لا إله إلا هو أما العبث فيه بالطريقة هذه بسم كذا وبسم كذا وبسم كذا أي دين هذا وأي لاعب هذا ضللته الناس حسب الله ووكيل وبعد وبعدين بالذات الصير إلى الله أنا بقول لك والله العظيم أوسع طريق وأضمن طريق بإذن الله تعالى حاشا لله أن يضل إمرأة إيه يريد إيش أن أن يقترب منه حاشا لله حاشا لله أن يعرض عمن أقبل عليه صح ما تأقذبوا عيناه وتشرطوا عيناه شروط وكذا من الصحيح والله العظيم لكن فقط أري الله من نفسك إيه؟ الصدق انك صادق أنت بصدق وبدك هي بصدق والله العظيم ترى العجب من ألطافه وعطائه أخصم بالله تر العجب لأنه بده هيك هو خلقك عشان هيك عشان تعرفه وتقرب له صح؟ وانت بدك هيك خلاص وصلت وصلت مش هم قالوا هيك الهندوس بس هنقوله في ساق آخر قالك البدك هي ممكن تصل له طب لا أكثر من هيك هو عندك خلاص انت وصلت له كيف هنشوف لا احنا بنقول بنقولها بس مع الله على طريقة أكثر تنزيهية بعون الله تبارك وتعالى. فانت تخيلوا أنا متأكد. أنتوا أنا متأكد من خلف ومن وراء هذا الكلام كلام العبد الفخير غلبان هذا أخوك ها. أنا متأكد في كل دس في كل مرة في سعدكم ووجد وافكار وأشياء جميلة وطيبة ويمكن لأول مرة. وبتحسوا وبتخترب وقت أكيد مية في المية مية في المية طبعاً. أنتوا شوف الإنسان هذا مسكين غلبان الإنسان هذا. يعني شوف القلب هذا ممكن يسعى الله أو سعت السماء ولا أرضي. ولكن وسعني قلب عبد موم بس كيف وسع الله على قدر إيه القلب <تصفيق> انتبه على قدر المستحيل ولا شيء يا سام ولا شيء ولا قلب نبي ولا قلب ولا مستحيل آه. لكن هذا القلب نفسه ممكن يملأ بحب ايش امرأة قبيحة قد تكون حتى ايش من الساقطات ولا مستحيل وينتحى من أجلها خبي هاي ممكن ممكن يملأ حشاكه ها بحب الفواحش بحب المال يضرب يتحب عشان الدنار والذهب والليرة ينهب يجن عشان يا الله ممكن للدرجة أموها وممكن لا, لا يملوه إلا إيه إلا أحب الله فليه ليحا ما نقول نصيش الطريقة الثانية ونقول لا هذا القلب أثمن شيء روح عندي هذه نفسي أثمن شيء أنا إيه أخاطر به ولا أرضى لها غير الله إيه إيه ثمناً صح ولا لا لأ الله غير الله لا ما بعطي إيه روحي في غير الله هذه الله أروحي لله إذا وهذا إيه هذا لسان إبراهيم الخليل شوفت ها. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كله كل كل كل كلوا إلو كله, كله, كله, كله ولو وصحه إلو أصلاً وهو الواقع والحقيقة وتعرف إنت ليش الله بسميه الحق؟ توضّع ليكوا وليس بعد الحق إلا الضلال الآن الآن أفهمت هذا المعنى ما بتكلم عارفش ما؟ قلنا قبل هيك الحق هو شيء ثابت حق شيء وحق ثبت في الأخير إنت لما يتأخذ بالحق وتقول بالحق وكذا إنت أنا لك لم تكتشف شيئاً ولم تختلق شيئاً ولم تفتر شيئاً بالعكس طب إيش اللي صار؟ أنت تقرر شيئاً كما هو فقط بس وهذا هو وهذه الحقيقة كما هي هيك من غير اكتشاف من غير اختراع من غير زيادات وروتوش إشيء إنه كل شيء لله وإنا <تصفيق> لله ونصحية وإحنا أيه محبدون له وهو معبودنا وإحنا مخلوقون وهو الخب هل الحقيقة يا جماعة من يكبر فيها هذه بس لا نعيشها صح ولا لأ عنها ونتغافل عنها أول ما نعيشها ما بيكون جيبنا شيء جديد بيكون يرجع إحنا نعيش وضعنا الأمر في النصادي بس يعني بصراحة مش أكثر من هيك عشان هيك في يكون ايه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ايه تطمئن القلوب؟ كأنه الله بقول لك هيك آه. انت تكون سائل في طريق قلق مش هذا طريقك القلب يا حرم ما بتدوش قال لك هوانوا ايه؟ هو ناقتي خلفي وقدامي الهوى فإني وإيا على مختلفاني تعرفوا قصة هذه؟ المجنون قيس بالملوح لك على الناقه كانت لسه واقعه الفصيل تبعها حرام وخدم بروحي في دليله مسكين هو بده ليلى وهي بدها ايش الفصيل فتغافله كل ما ينام يدع شويه ترجع ها وين هذا؟ ما اقتربش من ليلى يقول لها انتش رجعي يرجعها فبعدين قال هيك هو ناقته خلفي وقدامي الهوى وإني وهي على مختلفاني هيك الشهوات عندك والحس والدنيا والمجتمع والضغوط بدها ايه بدها الطريق هذاك مش طريق الحق طريق الباطل بتروح فيها بس إيش بيصير لك عاد قال قال اضطراب بتشعر مش في شيء مش صح في شيء مستني وبتضيق بتوه مرات صح الله ثم الضلال انت شو الضلال التيه والذوبان بالذوب بتتحلل شخصيتك زي الحجر قالك بسقط في النهر ابو سمو الضل ضلى راح وين مو نجيبه على حجر من من من 100000 حجر أو ضل اللبن في الماء تخيل اللبن على الحليب تحطه بالمي ذاب وماله معنيان خطيران أول مراتب الضلال أنك تفقد إيش الطريق زي الحجر اللي راح يفق على النهر صح هذا لا هذا المفرض يكون حجر الزاوية ينحط في الزاوية لا راح في النهر ضاع هذا ضلال أسوأ منه تحلل تحلل الشخصية تذوب الشخصية إذا ذابت الشخصية صعب جدا جدا ترجع تركبها هذا بيكون ضلال متقدم لعظم الله تقدم كثير الواحد خلاص عاد. ما عاد يقدر يجتمع على حاله تخطف تمسك راح تحلل مل هذا بمعنى ذوبان ذابت الشخصية معنى خطيرة في اللغة القران بيستخدموا الضلال طلال ضل اللبن في الماء تحلل راح ما عاد تجمعه طلعي اللبن من الماء يا راحت عليك فخط فالله الله قالك انت تركت الضلال هذا ورجعت للطريق هذا انت بتكون تحق الحق بس يعني هو الصحيح ترجعت عليه اكتشفته شفته اخترعته هو هذا ترجع تشعر ايه مباشرة بالسكينة والراحة الا بذكر الله اطفنا القلوب حاطين الحين الغطايا ايش على ايه على الطبق تبعها لك بمليح ايش هو هذا هذا المدنيه خلاص طول عصر الساتر ترتاح هذا الناس اللي يجروا بزكي بعيش ضلال من خلال ايش سمعه ايمان او عنوان يفكر حاله ايش هو إيمان ما بنرسمه إيمان هو لك يبقى مشتتا وموزقان اه انا كثير باس على اخوان المسلمين والله العظيم اقسم بالله شوف كلام زي هذا ما بعرف يعني كلام كثير بحكيه في الخطب في الدروس كلام وعميق الحمد لله وك أشياء طيبه اه ما بعرف بعدين باجي اجد من اقرب الناس لي يتدابرون ويتباغضون ويتقاطعون ويتحاسدون ويغتاب بعضهم بعضا ويسيء بعضهم الى بعض ويحزن قلبي وتمزق قسم بالله لماذا لانني اعلم انهم ايه ما ذقوا شيئا ما هذا ولا فهموا شيئا اقول انا بخاطب بشر ولا بخاطب ايه معناها احجار صم جلاميد مسكين ولا حاجة معنى ولا فهم حاجه شنيش بالعكس أنا بتخرب يالله الله يالله عبر حدود الناس أنت إيش بدون بدون يفوز هاتوا يفوزوا في ستين ألف فوزين كلام فارغ كله ليه ليه لا قيمة هل قده عندك إيش يفوز كلام فارغ والله مصحية ما تفكرش ما تفكرش فيها إيه عمرك خمسين سنة آه أربعين سنة ثلاثين سنة كم يوم جوا سعيدها لهم مرة مرتين أسخر من زمان مرة مرتين في خمسين سنة هالجوا الحين في السنوات الجاي في عند كبرك وضعفك حاشا ليه يتخلى عنك ليه ليه تتهمه بالام والعياذ بالله الله لئيم الله ثبت الكريم كريم مع خمسين سنه لست بتعامل على انه لئيم لا اذا ما تهتش وفخذت وجمعت ومنعت وكذا حضيع اي معناه البعيد انت لئيم لانك ترى الله من خال نفسك وانا صحيح وفعلا تجي لئيم وبتلاقي الكريم سبحان الله المعطاء والله بكرم عليه وبزيده لانه يرى الله ما خابرده ايش تجربته كرم الله يضيعني ليه ضيعني مستحيل ضيعني وأنا مصدحية، شفتوا؟ والله بيبدأنا شغلة ثانية وهذه أبسط لساً ما تلح فيه فريدنا أبعرف، نحتاج إلى عادة ربط تعالى قدنا على بشكل سليم يا جماعة وهذا الشكل السليم له كلام وله إذا ما قلنا تجربة وخبرة معيشة والله العظيم الله بتولها برعايته وبثمنها وبكبرها بعون الله تعالى وتنضج الله يعطينا وياك ذلك وأقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله.